بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وهدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم ان أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصائرهم وشاوتهم ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم شعر في قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضهم ولو معذاب الأليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مصلحون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلووا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مسذعون الله يسذعون بهم ويمدون في طغيانهم عمن ولا إك الذين شرروا الضلالا بالهدا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلا كمثل الذي سوق دناه فلما ضاعت محاولا وذهب الله بنوره متركان في ظلمات لا يبصرون بكم عميون فول يرجعون أو كصييب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يقطف أبصارهم كلما ضاؤ لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبود ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءاً وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداه وأنتم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا صالحة أن لهم جنات تجري من تحتها نهر كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا منهم قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أي يضرب مثلا بعوضة فما فوقا فأما الذين آمنوا في يعلمون أن ما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً وضل به كثيراً واهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي وصلوا يسلون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكم أنتم موتان ثم يوميتكم ثم يحيكم ثم يريت رجاءكم والذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى السماء فسوىهن سبع سماءات وهو بكل شيء عليم ويقال ربكم الملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة قالوا وتجعلوا فيها من يفسر فيها ويسكِّد ما وأنا أسبح بحمدك وأنا أقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وأعلم أن اسم كل نفس عرضهم على الملائكة فقال أنبيوني بأسمائها ولا إن كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال يا آدم أنبيهم بأسماء فلما أنبأهم بأسماء قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ويقولنا للملائكة سجدوا يا فسجدوا إلا إبراهيم سأبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقارب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فخرجهما مما كان فيه وقلنا هبتو بعضكم من العدو ولكم في الأرض مستقر ومتعاون إلى حين فتلقى رببي كلمات من فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم بلبيق من جميع ف ماكم منه دا ستمععدا ففللاوف عليه ولا يحزنا وول كفرواكذببيياتنا ألا كاصع النديهم في خاالدون ياباننيسررااء إلى الكون رم فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي بعددي في بعدكمايها الَّتِي من عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, وأوفوا بعهدي وأوفوا وأمنوا بما أنزلت لما معكم ولاتكون اولا كافين به ولا تش بياتي ثم قليلو ويافتتكون ولا إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا من صلوا وإن الدينكم من ألف العون يسومونكم سوء العذاب يذبح أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأذيناكم وأغرقنا ألف العون وأنتم تنظرون وإذ أعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلامين بعدي وأنتم ظالمون ثم معثنا عنكم من بعد ذلك عللكم تشكرون واذا اتينا موسى كتابه وفرقاننا لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بإتخاذكم العجلة فتبوا إلى بارئكم فقطلو أنفسكم ذلك خير لكم عين ندباريكم فتابع عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلت لموسى لن لك حتى نرى الله جهرة فانقلتكم صالحته وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلو وكلوا من طيبات رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم مغلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكونوا من حيث شئتم راغدوا ودخلوا الباب فسددوا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدلا الذي ظلموا قوى الذي قيل لهم فأنزلنا الذي ظلم رجزا من السماء بما كانوا يسقون وإذ سقى مسلق ومن فقل نضرب بعصا كحجر فانفجرت منه تعاشر تعيون قد علم كل الناس من ما شربوا الله ولا في رضى مسلين وإذ قلتم يا على طعامي وما حي ربك يخرج قال الذي, الذي فإن لكم من الله ذلك الله النبيين ذلك بما عصوا وكانوا يحتذون إن الذين آمنوا الذين هدوا النصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون وإذا خذل ميثاقكم ورفعنا فاقكم الطور أخذوا ما أتى لكم بقوة والقرء ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمة لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لنكون قردا خاسين فجعلنا نكلم بين وما خلفها المتقين ويتقان مسلقون إن الله يأمركم أن تسبحو بقرة قالوا تتخذونه زواج قال, قال عارض بالله أنكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إن إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فاعلموا ما تُومرون قالوا دعونا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر ناظرين قالوا دعونا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابة علينا وإن إن شاء الله لا مُتَدُون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة اللاجية فيها قال أنا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وقتلت الناس فدارت فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربه ببعضها كذلك يخيل الله الموت ويوريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قشر قلوبكم من بعد ذلك يكل حجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافر عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خل بعض من بعض ينقلوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم الله يعلم يقولون هذا من عند الله ليهشتروا فيه ثمنا قليلا فويل لهم مما كتب تعديه وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا نتمسّن رؤى الله مما علّوده قل أتخلق من عند الله عهدا فليخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فولئك أصحاب النار هم في خالدون والذين آمنوا عم الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم في خالدون وإذا خذنا مثاق من سراءء لا تعبدون إلى الله بالوالدين إحسان وذي قربة ولتامة والمساكين وقولوا للناس حسنوا واقوم صلاتوا الزكاة ثم توليتوا لم منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإيتكم أشارة فادوم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضهم فما جزاء من يفعلون ذلك منكم إلا خزيون في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين شرعوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ولا قد موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ماتين عين سبنا مريم البينات ويدنا وبروح القدس فكلما جاءكم رسولٌ بمالته وأنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتوا فريقا تقتلون وقلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرين فقليل ما يؤمنون ولم جاءهم كتاب من عند لا يصدق لما معهم وكان من قبل يستفتعون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن الله على الكافرين بسماشترو بأنفسهم أي يكفروا بما أنزل الله وبرغين أن أي ينزل الله من فضلي على من يشاء ومن عباده فباءوا بغضب على غضبهم والكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما الله قالوا بما أنزل بما وراءه والحق مصدقا لما معه قل فلما تقتلون أمياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولا قد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلاء من بعد وأنتم ظالمون وإذا خذن مثالكم رفعنا فوقكم الطور خذوا ما تناكم بقوتهم واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم والعجلاء بكفرهم قل بسماء يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الأخيرة عند الله خالية من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين الله ولا الناس على زحّزحه من العذاب أي وعمر والله بصير بما يعملون. والمن كان عدو لجبريل فإننا ننزله على قلبك بدليل الله مصدقا لما بيننا للمؤمنين. كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبيريل وميكلا فإن الله عدو الكافرين ولقد نزلنا بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاد نبذ وفريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما نبذ فريق من الذي نزل كتاب كتاب الله وراء ظهورين كأنهم لا يعلمون. وتبع معتذل الشياطين وعلم الكسول وما كفر سوء ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملائكة ببابلها روت وما يعلم حتى يقول إنما نحن فتنة فتكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لقد علم لمن اشترى ما له في الاخره من خلاقهم ولبئس ما شروا به انفسهم وكانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لما سوعتهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين آمنوا لا تقول راينا وقولوا انظرنا واسمعوا الكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا أي من خير الله العظيم ما من بخير منها الم الله على لم تعلم أن الله لا يملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله مولى ولا نصير. أم تريدون أن تساووا رسولكم كما سويا موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثيرون من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من ديان أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفو وصفح حتى يأتي الله بأبره إن الله على كل شيء قدير. وقيام الصلاة واتو سكات وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدونه عند الله إن الله بما تعلمون بسيط. وقالوا لي يدخل الجنة لمن كانه دنا وصارت كما نيوه كلها تبرهانكم إنكم تصدقين بل. من أسلم وجهه لله وهو محسنون فلاه أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولاهم أحسنون. فقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهمت من الكتاب كذالك قال الذين لا يعلمون مثل القول فالله يحكم بينهم مقامتي في مكان وفي يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أي وذكر في اسمه ساعة في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذابا عظيما. وإلا المشيء والمغرب فإنما تولف ثم وجه الله إن الله أسمع علما وقال الله ولدا سبحانه بل في السماوات والأرض كل الله قال إنتم بديء السماوات والأرض وإذا قضاء أمرا فإنما ولوكم فيكون قال الذينا لا لَا لولوكلهم الله وتتننا آاتهم كذلك قال الذي ي قبله مثل قوهم بشاباتقلوبوم قدب الآيات القومه ووقون ان صلناك بحقبشيره وديله ولا وسأ نصحاب الجحيب ولان تضع عن كلريهود أن النصار حتى تاتبي لاقل ولا إناتبع هوهم بعد الذي جاكم مماكم من الله يوللي ولا نصير الذينا اعتناوا متابة نفسا عن نفسين شيئا ولا يقبل من العدل ولا تفعوا شفاعته ولا هم ينصرون وإذ بترى إبراهيم وربه بكلماتٍ فاتم قال إني جعل كلي الناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال وعد ظالمين وإذ جعل البيت مثالا للناس وامن متخذ من مقام إبراهيم مصلَّى وعاهدنا إلى إبراهيم واسمعنا طه ربي الطائفين والعاقفين واركَّأي السجود وإذ قال إبراهيم ورب دع هذا بلدا آمنا ورزق أهله من ثمرات من آمن منهم بالله وينال أخيه قال ومن كفر فهو متيح ثم اضطروا إلى عذاب النار يبيس المصير وإذ أرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إن كان تسميون عليه ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتهب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيم انك انت العزيز الحكيم ومن يرجو عن مله ابراهيم الا من سكن نفسه ولا قلى صفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له رب واسلم قال اسلمت رب العالمين ووصى بها بني ويقوم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل و اسحاق ونحن له ومن تلك امته قد قالت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسلوا عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا ونصارى قل بل ملت ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين نقول آمنا بالله يوم انزل الينا وما انزل الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى و عيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فاننا في شقاق فان يكف الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن احسن الله يصبغته ونحن له عابدون الا في الله وربنا ربنا و ربكم و لنا اعمالنا و لكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أنتم أعلم أن الله ونظلم من من كتم شهادتهن دوما من الله والله غافل نعمات تعملون تلك أمة قد قالت لها ما كسبت ولاكم ما كسبتم ولا تسلون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يا من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم ممتوعا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبه وإن كانت الكبيرة لله على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إمام لكم إن الله بالناس لراووف الرحيم قد نرأت قلوب وجهك في السماوات فلنولي أنك قبلة ترضىها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطره وإن الذين أودوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم هم الله رافلين عم أي عملون أتيت الذين الكتاب بكل آية ما تبع قبلك وما بعضهم بعض. ولا من بعد لم وَإِنَّ فريقا منهم ليكتمون الحق الْحَقَّ يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنتريين ولكل وجهه هو مولاه فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت حيث فولي وجهك شطر المسجد الحرام ما يكون كما فيكم منكم عليكم ويزكيكم ويعلمكم والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم نفدت الكونون يذكركم ولا تكفرن يا أيها الذين آمنوا الصابرين بالصبر الله مع ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله مواتٍ لا تشعرون ولا نبلون نكون بشيم الخف والجوع ولا قصيم الأموال ولا أنفس وثمارات بشر الصابرين قالوا إن لله وإنا إليه المتدون من الله ومن خيرا فإن الله ما في الكتاب لعنهم الله ويلعنهم لا إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فهولائك الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وكانوا كفارا اولئك عليهم الله والملائكه والناس خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولو ينظرون وويل لكم انه هو واحد لا اله الا الرحيم إن في خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما ينفع الناس بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله يحبون كحب الله والذين امنوا لله. ولو يرى الذين ظلموا اذا يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب افتبر الذي يتبع من الذين يتبعون العذاب وتقطع بينهم الاسباب وقال الذين يتبعون أن كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار يا ايها الناس كلوا مما في الارض ولا تتبعوا خطوات الشيطان ان لكم عدوا مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم ما انزل الله قالوا ما عليه ولو كان لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذي كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء يا الله الله من الكتاب يكون في الله ولا الله و الكتاب والنبئين المال وآت المال على حبيذ وقلبا وليام المساكين وابن السبيل والسائرين وفرلقابي وقام الصلاة واتذكَّر الموفون من عاد وصابين في البساي والضراي وحين البس ولاي ك الذين صلاق ولاي ك هم الممتقون يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص ولقد لالحروب في ذلك بعد ذلك فلو في حضرة فما معينله سعا منخاف م جا فيس من فصلح من فس ع الله فور الحيم يا ماكت صسا كماكت منقلتكون يا معات كُتِبَ كان منكم س ففادنا من دخرى على الذي طيق في تعاه من طخر فخ الله أن تصخكم من تبت مشله ما الذي زفي قنا س بين مندهفررققا منشايد من كششاررف في الصمكا وس ففاد أخر يريد الله كنتوسريدكمرسال من توا كبر في قل لكم الله وانكم كنت تظلمون انفسكم عنكم فلان بشر النواب كتب الله لكم مقبول واشربوا حتى يتبين من خيط من الفجر ثم تم الصيام الى الليل وتبشروا انتم حدود الله فاتقربوا كذلك يبين الله الناس لعلهم يتقون ولا تكون لكم مالكم انكم وتدلوا بها الحكام لتأكلوا وانتم تعلمون عن الالهه قل هي مواقيت للناس الحج ولكن من اتقى وترك الربوت ان اتقوا في سبيل الله الذين الله في في ذلك جزاء الله رب الرحيم وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإئن انتصروا فالعداوان إلا على الظالمين شهر عليه مثل ما عليكم الله وعلم الله الله أن الله عالم المتقين وأمن في الله الله يحب المحسنين وأتم بي الحج العروة إلى في نفسه من سيرا من هدي ولا تحلق رؤوسكم الحج كاملة. ذلك لما لم يكن الله, وأن الله شديد عشر حج حد وما تفعل خير يعلم الله وتزودوا من خير زكاه التقوى واتقوني يا اولي البال ليس عليكم جناح ان تنتبهوا فما ظن ربكم فاذا فضلوا عرفات فذكروني عند المشعر الحرام وذكرو كما وإن كنتم من, من الضالين ثم في حيض ففضو الناس الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكره اباكم او الناس من يقول ربنا انات في الدنيا من يقول ربنا انات في الدنيا, الدنيا حسنات وفي الاخره حسنات وقن مما الله الحساب الله في ايام معدودات مع مع الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الله الذي يسير فيه أولي والله يحب الفساد وإذا في فسوجان النمل بيسلمي هذه ومن الناس ما يشين سوء اتباع مرضات الله والله رافضون بالعبادة يا أيها الذين فتولت خطوات الشيطان إن الله لقاعد ومبين من بعد ما جاءت كن بينه الله عزيز حكيم هل ينظرون إلى ياتي الله في ظل الغم الله يترجع الأمور سبنا إلى كما تناول أملا من بعد ما جاءت وفينا الله شدنا قابذ زين الذين كفر حاتين من الذين آمنوا والذين تقوف والله يرزق من يشاء كان الناس ومت واحدا فبعث الله نبيا مشينا وذرينا ونزل كتاب من في بقتر في الذي يؤمن بالمجادات وبين تبايا في من حق بيديه والله يهدي من يشاء وإلا صراطي مستقيم من تدخل الجنة وما بسا والضرا وجل زيلو وجل زيلو حتى يقول الرسول الذين آمنوا الله لا إن نصر الله ماذا الله لا كبير انكم لا تؤمنون حتى تؤمنوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينيه فيموت وهو كافر في الدنيا ان الذي الله الله في من الله على في خير الله حتى من حتى وإن أعجبكم أولئك يدعون انني والله يدعون الى جنه مصرت باذن ربي وابين اياتي للناس اعلم تذكرون ويسالونك عن المحيض قل هو هذا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فتهن نحيضها ما الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نسائكم حرص لكم فاحذركم أن ناشئته مقدمون لانفسكم اتقوا الله وعلموا أنكم لا قوه بشري ولا تجعلوا تبروا وتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوا الله وفر يقولون و الله الطلاق ثلاثة قروء ولا يحل لهن يرثون ما خلق الله في الرحمن إن كن من بالله يوم الآخر ووعودهن حق بردن في ذلك إن رادوا الصلاة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ويرجى لي على الندرج الله عز حكيم الطلاق مرة ثانية يمسكون بالمعروف يسيئون بحسن ولا يحل لكم أن تأخذوا مما تتمون شيئا إلا يخاف الله يقي الله في الخير الله في مسدس بي تلك حدود الله فلا تحت دوا ومية حدود الله فلا إيكهم ظالمون فينطلقوا فلا من بعد وحتى إن كحذون غيره فينطلقوا فلا جناح عليم يترجع ينضن يقي الله وتلك حدود الله يبينها لقوم عالمون وإذا طلقتن النساء فباغنادلهنفس يكون المعروف خو المرورف ستكون ضار د ومافعل ذلك فقد ذَلِكَ مننسك اتقفات نَفْسَهُ وجو فقوللاعرفكم أنزل متاب مكمبي تقلله ولا كلشي عليه وذا طلق النسا ففلغنا جو نفلا تعلناين كزوا أن تلاض بين بالنرورف ذلك يعظمي من كانكم يؤين بالله وم خلالذكم أسككم وطه والله علمتم لا تعلم وال عن تردنا ولا نحيكامللي ماض مضعة الم ولا جناح عليكم فلا جناح عليكم ما تيت المعروف وتقوا الله وان الله بما تعملون بصير والذين توفر منكم ذو زوجة يتي البصم ابو شين 24 في انفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما رضتم به النساء او اكننت في انفسكم الله انكم ستذكرونه وان ولكن لا تعاهدن سرا الا ان تقولوا قولا ولا تعزموا عقده نكاح حتى تكتبوها الله في انفسكم فاحذروا علما الله خير الحبيب لا جناح عليكم ان النساء ما لم على المشي قدروا على المقتري قدروا متعا من يعفونا او يعفو الذي بيد يعقله ان تعفوا ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاه وصاهره الوسط وقوموا للقيامين من تذكر الله كما ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم اذا مرضوا فوصيت متاعا الى غير فإن فيما فعلنا في انفسنا من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم اياته لتعقلون الم لم تر الذين من ديارهم لهم الله موت ثم احياهم ان الله لظافر على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله يعلم الله سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرض حسنا فيضعيف او والله يا بسط طويل يرجعون فلم ترى من بني صرائيل من بعد موت قول النبي اللهم لنا في سبيل الله قال هل عسيتم ان اجتماعكم قتال قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم ملكا قالوا يكون ونحن حق منه ولم يتسع من الملك قال ان الله اصفى عليكم في الدين والجسم والله ياتم شاء والله واسع عليهم وقال لهم نبيهم اننا يتمكيه ايتكم تابطوا في من ترك قالوا متساوان ورنا تحمل ان ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين فلما فسار قال إن الله مبتليكم بنهاري فمن شرب من فريسه من يمن لم يطعم فإنه مني الا من يغترف غرفة بيده فشارب منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت جنودي قال الذي يظن انهم لاقوا الله كمين من فيئه قليله غلبت فيئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قال ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل الله الله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 ولا لهم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه علم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يودو حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب من يكفُر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى إن في صم لها والله سميع عليم الله وليو الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور للظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون ألا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 كيف انشئها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير وقال ابراهيم رب اريني كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولكن لي اطمئن قال فخذ اربعه من الطير فاصورهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزئا ثم ادعهن ياتينك سعيرا وعلم ان الله عزيز حكيم فاتل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا انفقوا ممنوا ولا اذلهم أجروا من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروفه ومغفرة خير من صدقته يتبعها اذو والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى الذي ينفق مله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثلهم كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابلهم فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه نصابها وابلهم فاتت اكلها ضعفين والله بما تعملون بصير يود أحدكم أن تكون أَن تَكُونَ من جَنَّةٌ وأعناب تجري من تحتها مِن تَحْتِهَا فيه من كل مِن كُلِّ الكبر ولو الْكِبَرُ وَلَهُ فأصابها ضُعَفَاءُ فأصابها إِعْصَارٌ فيه إِعْصَارٌ فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا الخبيث إلا أن أن الله يعيدكم وفضله والله واسع عليم يقتل حكمة من يشاء ومن يقتل حكمة فقد أتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أُلُؤلِ الأَلْبَاب وما أنفقت من نفقة أو نذق من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبتدوا الصلاقات فنيم ما هي وإن تخفواها وتؤتونها الفقراء فهو خير لكم أيكفروا عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فليأنفسكم وما تنفقون إلا بتراء وجه الله يما تنفق من خير يوفى إليكم لا تظلمون الفقراء الذي نعسر في سبيل الله لا يستطيع ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف في تعرفهم بصيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافر وما توفق من خير فإن الله به عليم الذي ينفقون يوفقن بالليل والنار سرا على نيتهم فلهم أجرهم عين ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين يكون الرّب لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطوا الشيطان من المسي ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرّب وأحلا الله البيع وحرّم الرّب فمن جاءه موعظة من الرّبي فانتهى فلهم ما سلف وأمرو الله ومن عاد اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون امحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون يا ايها الذين آمنوا. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم بحرب من الله ورسوله وان تبتوا فلكم رؤوس اموالكم لا تغلمون ولا تغلمون وان كان ذلعه فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير ترجعون الله ثم كل نفس ما لا يغلمون. يا لين إلى أجل مسمّم فكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتبك كما علم الله فيكتبه واليوم للذي عليه الحق واليتقى للرب ولا يبخش من شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع اي يوم هو فاليوم للولي بالعدل واستشهد شهيدين من رجالكم فلن يكون رجلا فرجن وامراة من من ترضى من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكرا إحداها والاخرة ولا ياب شهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا او كبيرا إلى أجل ذلك أقصى طوينا الله وأقوى للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارتا حاضرة تديرونها بين فإنكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوا واشيل وإذا تبايعتم ولا يضار تبو ولا شهيد وإن تفعلوا فإن فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فليها أنم فإن أمن بعضكم بعضا الذي اتوا من بعضكم بعضهم فليؤدِّ الذي أتوم أمانته وليتق الله ربه ولا تكتب شهادته ما يكتما فإنه أثمون قلب والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوا حاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويُعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن رسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقل سمعنا واتعنا وأخرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبتوا عليه ما كسبت ربنا لا تأخذنا نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا صراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفوا لنا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم نفلا مما الله لا إله إلا والحي والقيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والنبيين جميعا قبله دل الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الليل ومعذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا الله العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب من آيات محكمة نعم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زهقون فيتبعون ما تشابه من بتغاء غاء الفتنة وبتغاء تويل وما علم التويل إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا بنبئ من عند وما يذكرون إلا الألباب ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم إلا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد إن الذين كفروا لن تُنير منهم أموالهم ولا ولدٌ منهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار قدام آلة العون والذين منهم قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم الله شرير العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آيات في فئتين لتقت فئتين تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره ما يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار جين الناس من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذاب والفضه والخيرات مسوامه والانعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل اؤنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذاب النار صابرين الصادقين والقانتين والمصديقين والمستغفرين بالاسحار شهيد الله أن لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالق لا إله إلا الله والعزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء أو من العلماء بينهم ممّ يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حدّوك فقل أسلم وجهي لله يوم يتبعن وقل للذين أُوتوا الكتاب والأممين أسلمتم فإن أسلموا فقد تدؤن تولوا فإنما معليك البلاغ والله بصيرهم بالعباد إن الذين كفرون بآيات الله ويقتلون النبي نبي الحق ويقتلون الذين الناس الذين في الدنيا من ناصرين. ألم ترى إلى كتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون ولله ما ملك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزل الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تخرج الليل في النار وتخرج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين ائمه يا من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا لهم تقاتهم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يأو ما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمانا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله وفور رحيم قل الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله صفا آدم مح عليهليبراهم ولامرران على العالم من ذرييةبعها من بعضض والله سمي عليهلي إذقالات ممررات مرران رب إن نظرتلك ما في بطلي مححرم فتقبل مني إنك أنت السميع عليم. فلما وضعت من الله ان كان تتسميعايم ففلما ووضعع ت قالت رب اني ووضعتها انث والله علم بما ووضع عليهيس ذكرك الأنث ووانيسممتها مرييم وواني يعها بكذرية من الشطان الررجم فتقبل ربوا بقبول الحسن ووان بتبات الحسن ووكفللا حسابه ونالك دعاء زكريا رب وقل رب هب لي من الذين كذرنيتهم طيبة إنك سميع الدعاء فنهدت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بحياة مصدقة بكلمة من الله وسيدا وحصورة ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لغلام وقد بلغني الكبر أمرات عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آياتا وقل آياتك لا تكلمنا سثلاثة أيام إلا رمز وذكر ربك كثيرا وسبح بالعجيم والإبكار وإقالة الملائكة يا مريم إن الله صفاك وطهرك والصفاك على نساء عالمين يا مريم قنوت لربك وسلويا كعيم عبد ذلك من أنباء الغيب نوحين ليك وما كنتم لديم إذ يقولون أقلامهم أيوم يقفو مريم وما كنتم لديم إذ يقتسمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهم في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلمون الناس في الماده وكلا ومن الصالحين قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالك ذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضاء أمرا فإنما يقول لكم فيكون ويعلمون الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني سرائيل إني قد جئتكم بآية من لكم من الطين كيات فأنفقوا في فيكونوا طيرا بإذن الله وابري لك ما هو ابرص واحيل الموت باذن الله وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايات لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يديه من التوراة وليحلل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعوني ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما احس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله امننا بالله وشهد بأن مسلمون ربنا امننا بما انزلت الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين قال الله عيسى إني وفي كفار في عكا من الذين كفروا جعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليهم مرجعكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فوعدهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة هما لهم من ناصلين وأما الذين آمنوا معهم الصالحات فيوفيهم وفيهم والله لا يحب الظالمين ذلك لئلوا عليك من الآيات وذكر الحكيم إنما مثل عين سعين الله كمثل آدم خلقهم من تراب ثم قال لو كن فيقول الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حجك فيم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ونادوا أبنى أنا وأبنى أكم ونسى أنا ونسى ثم نبتئف نجعل لعنة الله على الكافرين بيهن. إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فإن أنت ولو فإن الله عليم من المُستدين قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن أنت ولو تقول شهدوا بأن يا اهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلا التوراة والإنجيل إلا من بعد أ فلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجزت فيما لكم به علم فلم تحدون فيما ليس لكم به علم الله علَم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من مشركين إن هذا النبي براهم الذي تبعوا النبي وال الذي ن والله مؤمن الطيف من عليه الكتاب لو يضلونكمما يضلون إلا أننفسساما شون ياه الاكتتابابني ما تفرون بآيات لاوان تشدون ه الكتاب لم بسسول الح بالباطلي وتمون ال الحوان ت تعلم فقال الطيف من الكتاب ام الذيزل على الذي ن وجهنا يكروا آخر الله يرجون ولا تؤمن الليما تبيناكم الله أحد مثل ما أهذ الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمن بقيم طاري يوديه إليك ومنهم من إن تأمن بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت على قائم. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في أميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهو يعلم. بل من أوفى بعديه والتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين شربوا بعدي الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلا قلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولو عذاب أليم. إن منهم فريق يلون بالكتاب لتحسبوه من الكتاب من, الكتاب من الله وما من الله على الله ما كان الله يقول بادل من دون الله ولكن يكونوا ربانيين بما كونت تعلمون كتابه وبما كونتم تدرسون ولا يأمركم أن تتتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أياكم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا أخذ الله مثالا النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرون قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصلي قالوا أقررنا قال فشهدوا أنا معكم من الشهيدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون لا من من مووت موساوعسا والبيين برهم على ففرق بينين أحد منه محح من الله سسل بين تاغ غير السلامدين فلا يق من هو ففلاخرة من خاصين كيف اللااق كفر بعد ما مشايد أن رسول حق وجااء بينات والله مظ من أوولك جزاء أن عليه مع الله والماك وال الناسسي أجمعنا خااردين لا يخف عن العذا وله ينظرون إ الذي تاب من عليه ذلك فإن إن الأرضهالو ستدبه ولاكللو وَلَوْ عليهليم بِهِ أُولَئِكَ من عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لهم من ناصرين تنالوا حتى فيقوم إنما تحبون وماتون الْبِرَّ حَتَّى فإن الله بهعايم كل الط كان حللي بن ص إ إلا ما حرم سررائين على نفسه من قبل أن زر التورات كلفاات بالتوات ففللهها ان كنت صعدق فن افتراعا الله الكديمة من بعد ذلك فلايك ظالون كلصددق الله فاتبيهم من التي براي م حنيفه وما كان من إن أول بيت الذي في آياتهم ثم قاموا ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لماذا تكفرون بايات الله والله شيء على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن به غناء وجؤا شهداء وما الله بغافر لما تعملون يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وان تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله بالله الى مستقيم ولا ولا ياله عليكمكون مع أن فعللت بين قول بكم فصبح بياتي إخواهمكون مع شففرة من النعرف قكم منها كذلك بيين الله لكم آيات علكم تحتدونبللتكم منكم أما ييدون ال الخيد يامر بالماروف وهنا هنا عن المكري ولايك فيحون ولاتكون كل تفلق وقتف من بعد ماجا أو البات او لا كل معذاب نظيم يومما تبيضوج بعد في السماوات وما في الأرض ويلا ترجع الأمور كنتم خير أمّة نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتناهون عن المنكر يؤمنون بالله ولو أمنا الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم من فاسقون لئلا يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم ويلكم ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء وبغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يقرعون آيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما صوّك كانوا يعتدون ليس سواء من اهل الكتاب أمّة قائمة يأتون آيات الله آنها الليل وهم يسلون ونا بالله يوم الآخرة وأمرنا بالمعروف ونهوا عن المنكر ويساءرنا في الخيرات وولائك من الصالحين ما يفعلون من خيرين فلا يكفرون الله علیهم بالمتقین إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أعمالهم ولا ولدٌ من الله شيئا وولائك أصحاب النار فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كما تريح في أسر أصابت حثقا ومن ظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا لا البغضاء ومن وما لا يبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كليا وإذا لقوكم قالوا آمننا وإذا خلبوا عضو عليكم الأناميل من الغيض يقول الموت بغيضكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسكتم حسنة تسوء وإن تصلبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا تتقوا لا يضروكم كي يدم شيئا إن الله بما يعملون محيطا وإذا غدوا من هالك تبوي المؤمنين مقاعيد القتال والله سميع عليم إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلوا والله ليومه وعلى الله فلتوكن المؤمنون الله الله تشكرون يكفيكم ربكم آلاف من إن تسبرو وتتقوا ويتوكم من سويم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين ما جعله الله إلا بشر لكم ولتطمئن قلوبكم بي ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم اللي قطع طرف من الذين كفروا أو يكبتون فيهم قلب خايفين ليس لك من أمر شيء ويتوب عليهم ويؤذهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويؤذى من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا التي الله من ربكم واتى والارض عدت للمتقين الذين ينفقون في السر والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم على ما من, من فيها في, في الأرض هذا ولا, ولا وانتم ان فقد الناس الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء أو الله لا يحب الظالمين. وليوم حي صل الله على الذين آمنوا وينحق الكافرين. أم حسيبتوا ما أنتم دخلوا الجنة ولم يعلم إلا الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتم وأنتم تغرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسولا. فإما توقت لهم قلب معاقبكم أميئون قلب على عقيمي. فلا يضر الله شيئا وسنجز الله الشاكرين. وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. في سبيل الله وما ضعفوا وما سكأنوا والله يحب الصابرين وما كان قلوبهم إلا أن قالوا ربنا وفينا ذنبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فأتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يعياه الذين آمنوا وإن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فاتن قلب خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناسرين تنوق في قلوب الذين كفروا الرعب بما شرقوه بالله ما لم ينزل به سلطان وما هم ولا قد الله حتى من بعد ما, ما منكم من يريد الدنيا من يريد ثم لكم ولقد عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول الرسول في اخراكم فثابكم غمنا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل ان الامر كله لله يخون في انفسهم ما لا يبدون لكي يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا قل في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتل الله ما في صدوركم ويعلم الله عليم بذات الصدور ان الذي يتولى منكم يوم التقى الجمعان انما سزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد الله عنهم ان الله غفور حليم ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرا في قلوبهم الله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولا قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمه خير مما يجمعون ولا ان متتم قتلتم لا اله من الله لانتم لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فافوا عنهم واستغفروا مشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ينصركم الله فلا غالب لكم ياخذ لكم ثم الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أي يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يغرمون افمن اتبع ضلال الله كما من باء بسخط من الله وما وجهنم وبئس المصير درجات عند الله والله بصير بما يعمل تقدم ان الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اولم نصابتكم قد أن هذا كل ان الله على كل شيء قدير. وما الله المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفاع قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يوم اقرب منهم للايمان يقولون باصواهم ما ليس في قلوبهم الله اعلم بما يكتمون الذين قالوا للاخوان مقاعد لو اطاعونا ما قتلوا قل فجرؤا عن الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فليحيين بما أتهم الله من فضله ويبشرون بالذين لم من ولا من الله الله لا من بعد من منطقه عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس سقد جمعوا لكم فخشوا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسه سوء وتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوا مخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولو عذاب عظيم إن الذين اشتروا ولو عذاب خير ما كان الله ليدرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ينزل خبيثا من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتمي من رسوله ما يشاء وفاء منه بالله ورسوله فإن تؤمنوا وتتقوا فلכם أجر عظيم ولا يحسبن الذين يدخلون بما تهم الله من فضله وخير الله من بل وشر والمس يطوقون ما بخل به يوم القيامة وإن الله ميراث السماوات والارض والله ما تعملون خبيث لقد سمع الله قولا الذي قال إن الله فقير ونحن أغني سنكتب ما قال وقتلون الأنبياء بغير حقي ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت يديكم وأن الله ليس غلاما للعبيد الذين قالوا إن الله عهد لنا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار وقد جاء أحكم رسل من قبلي بالبيانات وبالله قلتم فلما قتلتم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك جاء وبالبيانات والزبور والكتاب منير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم عن النار وودخل الجنة فقد فاز وملحية الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلون في أموالكم وأنفسكم من الذي إن ذلك من عزم لا ما لا أن الذين يفرحون بما آتاهم ويحبون اي يحمد بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولو عذاب أليم قل لله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات اللي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد اغزيته وما للظالمين من انصاب بنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا مع الابراء ربنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزين يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديالهم وَقَاتَلُوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولودخلنهم جنات تجري من تحت النار ثوابا من عند الله والله عنده لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في قليل لكن الذين جنات من تحتها خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمن قليلا أولئك أجرون عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين أمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسهم واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بي والارحمة إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتام أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا في فانكحوا ما لكم من النساء حوب ثلاث ورباع فإن خفتوا ما لا تعدلوا ثواحلا أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدلها لا تعولوا قات النساء صدقاتهن إن إنحلة فإن طبّت لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوم وقولوا لو قولا معروفا وابتلوا يتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنسوا منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أي أكبر ومن كان غليا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكُب المعروف فإذا دفعت إليهم أموالهم فأشيدوا عليهم وكفى بالله حسيبا الرجال نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمه القرباء واليتامه والمساكين فرض قوم منهم وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ان ضعفوا ان خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين يكنون اموالا ليتماضل من إنما يكون في بطون امرا وسيصلون سايره يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نسا فوق اثنتين فلهن كانت واحدة فله النصف ولابويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك ان كان له ولد فالا يكن له ولد هو فليأم ثروتين كان له إخوة فليأم من بعد وصيتين يوصي بها أودين أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيوم أقرب لكم لفعم فليظت من الله إن الله كان عليما حكما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولدوم فلقوم ربعهم مما من بعد وصيتين يوصين بها أودين ولهن ربعهم مما تركتم إن لم يكن لكم ولدوم كان لكم ولد فلهن مما تركتم من بعد كان أو أخت واحد فإن كان من ذلك شرك وَفِي السوت من بال وصية يص بها ودين غة مض لي وصيةة من الله والله, والله عليه الحم تلك حد الله وما طله رسله ييدخلجننات ان تنج تحتانخالنا في و ذلك فوت العظم و يصلله ورس يت حد ده ييدخلناار الخدا فيها ولو ذاب مينقالتي تي فاحشة من النساءكم فستشل عليه الناربع منكم ف شير فابسكون في البوت حتىات عن اللائ ك الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس التوبة للذين يعملون السيات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون من كفار اللائ ك اعتذروا عن عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا حلو لكم ان ترث النساء كرا ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا آتين بفاحشة مبينة وعشروا النبي المعروف وعشروا النبي المعروف ما إن كرتمن فعسان تكرؤ الله في خير كثيرة وإن رتتم سبذا زوج مكان زوج واتي محدو النقي طارا فلا تأخذوا من شيئا تأخذون بهتان ويسمى مبينا وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعضه وأخذنا منكم ساكنات عراض ولا تنكحوا ما ملكت ايمانكم من النساء الا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم اماتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت واماتكم التي يرضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامئات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال ابنائكم الذين منصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وهو حلل لكم ورا أن بأموالكم محصنين غير فما سمتعتم به منهن فآتوهن وجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن وجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا فإذا نصف على من العذاب ذلك لمن خشى منكم وأن تصبروا خير لكم الله وفؤر الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنا الذين من قبلكم الله عليم الحكيم والله يريد أن يتوب عليكم يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيماً. يريد الله أن يخفف عنكم خلق الإنسان ضعيف يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن منكم ولا إن الله كان بكم ذلك وظلنا ذلك الله جتنيب كباير ما تناون عنو نكفر عنكم زرياتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض الرجال نصيب من مكتسب وللنساء نصيب من مكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم ولكل من جعلنا مواريا مما ترك الوالدان ولا قربنا والذين عقدت أيمانكم فأتوم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامنا على النساء بما فضل الله وبعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال فصالحات قانات حافظات للغيب بما حفظ الله ولا تخافون نجوزهن فعظهن وهجرهن في المضاجي واضربهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرة وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجال ذي القربى والجال الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا الكافرين عذابا مهينة والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان لو قرينا فساقرينة وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدن أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيده وجئنا بك على هؤلاء شهيد كفروا وعصوا الرسول لو تسوه بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرا سبيل حتى توتسلو وإن كنتم نرضى على سفر أنجاء أحد منكم من الغائط أو لمسلم نساء فلم تجدوا ما أنفتم صيده طيبا فمسحو فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا رفورا ألم ترى إلى الذي نوّت نصيبا من الكتاب يشترون الضلالات ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم باعدائكم وكفّ بالله وليه لا من الذين ينادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراءنا ليا بالسنه مطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع منظرنا لكان خيرا لهم واقوما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل يا ايها الذين كتب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوههم سنردها على دبارها او لنلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان امر الله مفهوما ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ننظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثم مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ومؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمن سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيبا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما أتتهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدع سعيرة. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصريهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيمة والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ضليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمالات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم بي إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا وطيعوا الله وطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شي صدقوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا بالطاغوت وقد أمر أن يكفر به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عن كصداه فكيف إذا صابت مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقه. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم عيظهم في أنفسهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم يظلمون أنفسهم جاء فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لا وجد الله تواب رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلون أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعضوا به كان خيرا لهم وشدت تثبيتا وإذا لاتيناهم من لنا أجر عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما ومن يطيع الله والرسول فهؤلاء كمال الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليمة. يا أي الذين من خذوا حذركم فمن فرط ثباتا أو ينفر جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن أن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولين صابكم فضل من الله لا يقول أنك لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل الأويغليبة فسوف نأتي أجرا عظيمة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يق ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فلم ترين الذين قيل لهم كفوا يديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لما كتب علينا القتال لولا اخرتنا إلى اجر قريب قل متى وعد الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى لا تغرنكم نفاتين انما تكون يدكم الموت وان كنتم في مروج مشيده فان تصيبكم حسنة يقولوا هذه من عند الله وين تصيبكم سيئ يقول هذه من عندك كل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تنقل فلا ما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعتهم فإذا برزوا من عندك بيت طائفه من غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم متوكلا على الله وكفى بالله وكيلا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اداعوه ولو ردوه الى الرسول و قل الانبياء منهم لعلي ما الذي لا يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمه الله لتبعتم شيطانا إلا قليلة فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا الا نفسك واحذروا المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا وشد تنكيلا من يشفع شفاعه حسنتين يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئتين يكن كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها اوردها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو ويجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئات والله اركص بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومين يضل الله فلا تجد له سبيلا والذو لا تكفرن كما كفر فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوه وقتلوا حيث وجدوه ولا تتخذوا منهم أولياء ولا نصير إلا الذين يصرون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أوجاه وكم حصيرة صدورهم أين يقاتلونكم أو أي يقاتلون قوما ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقويل لكم الله لكم فخذوهم فخذوهم وقُتلوهم حيث ذقستم مولائكم جعلنا لكم عالم سلطانا مبينا وما كان للمؤمنين أية قتلا مؤمنا إلا خطأ وما انقتل المؤمنون فتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة إلى أهلي إلا أيصدق فإن كان من القوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من القوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيا مشرين متتابعين توبة من الله وكان الله علما حكما ومن يقتل مؤمنا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما أيوالذين عملوا اذا ضربتوا في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن القاكم السلام لستم مؤمنا تنبتون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلهم وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منهم وكان الله إن قالوا, قالوا في قالوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فتُهاجرو فيها فأولئك مأواهم جن وسات مصيره إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلته ولا يتدون سبيله فأولئك عسلوا أي عفوا وكان الله عفوا رفرا ومن يهاجر في سبيل الله يجزي الأرض ملاعا كثيرا واسعة ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجله على الله وكان الله وإذا في أن من خفت كفروا إن لكم تقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من مرايك وليأت طائفة أخرى لمن صلى فليصلوا معك وليأخذوا حذرا وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلتهم واحدة ولاجنا عليكم من كان بكم أذم من طين أو كنتم مرضى انتظروا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتوا الصلاة فذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم إن الصلاة ولا في بتغاء إن كما ترجعون من الله ما لا يرجعون وكان الله عليم الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيم من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ ما لا يرضى من القوي وكان الله بما يعملون محيطا في الحياة الدنيا الله يكتب على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكتب خطيئه أو اسما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانه واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لامن الطائفه ممن ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نتي اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يتبع غير وال ما تلو نصحجن وساات مصيرة إن الله لا يثر أي م شركبي ويثر مادون ذلك لمشاء ومي مش الله ف قد ضلهظ لا منبعدة يد من دون اللا ييد إ طان مرييد لا الله قال لا تخذ من بعدك نصبا نفروض ولو ظلنه ولو منني أن ولامرانه فبتتكون النذا ذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها رُخالين فيها بدر وعَدَ الله حقهم ومن أصدق من الله يقلا ليس بأمانيكم ولا آماني أهل الكتاب من يعمل سوء أي يجزب ولا يجد له من دون الله وليه ولا نصير فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو منهن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن والتمتع ملتى إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وللله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء يقول الله يفتيكم فيهن وما يطلع لكم في الكتاب في تام النساء لا توتونهن ما كتب لهم وترغبون ترغبون أن تنكحون والمستضعفين من الويلدان وان تقوموا لليتامى بالقصد وما تفعلون من خير فإن الله كان بعليما وإني مرات خافت من بعدي أن توزنوا ويراضن فلا جنا عليهم أن يصلح بينهم صلح وصلح خيط وأحضرت الأنفس الشح وين تحسن وتتقف إن الله كان بمتعمون خبيرا ولا أنت تستطيع أن تعلل بين النساء ولو حرصتم فلا تميل كل الميل فتدروهاك المعلقة وإين تصلح وتتقف إن الله كان غفورا رحيما وإيه تفرقا يغنى الله كل من ساعته وكان الله واسع عن حكيمه ولله ما في السماوات وما في الأرض ولا صين الذين أوتوا من قبل لكم وإياكم الله وإن تكفروا فإن لله في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وللله ما في وما في الأرض وكفى بالله وكيل إيه شئ وذهبكم أيها الناس ويتيم آخرين وكان الله على ذلك قد من كان يريد ثواب الدنيا فإن الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أو ولا يكون أو أن الله كان يا على الذي أنزل من قبل ومن يتفرّض الله يوملاه كتير وكتبي ورسوله واليوم الآخر فقد ضلّ ظلام بعيدة إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيله فالشين المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخيّدون من دون المؤمنين يبتغون عيندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين تربصوا ومن كان لكم فتح من الله قالوا ألم لكم معكم ومن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخدعون الله كسالة الله بين, بين ذلك لا ولا له سبيلة لا من دون أن عليكم إن في الدرك من أن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وصلحوا واتصموا بالله وخلصوا دينه لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يجت الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوا أو تخفو عن سوء فإن الله كان عفوا قليلا إن الذين يقرؤون بالله ورسوله ويريدون أي يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم ويريدون أي يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتي وكان الله غفورا راحما فسألوا كأهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألينا الله جارة فأخذتهم الصعيقة بظلمهم ثم اتقذوا العجل من بعد ما جاءته البيناة فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينة ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا, وقلنا ل غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بفتان عظيم وقولهم إنا قتلنا مسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا وَمَا شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم من أمن إلا اتباع الظن وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا النبي قبل من عن أعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمتقون الزكاة والمؤمنون بالله يوم الآخرة أولئك سنتهم أجرا عظيما إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى بني موسى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى ويوهانس وهارون ورسل إمان وآتينا داودا زبورة ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك وكلم الله مساكليما رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن اللوا يشهد بما أنزل إليك أنزل بالمي والمالككت يشوكف بال الله ششهدة إن الذي كفروا وصدد عنسب الله قد بل ض لابعة ان الذي كفروا ظلم لمكن الله يصيرله و لا يدي طيققا إلا طررييق أنما قالنا فيها بدا وك ذلك على الله يسييرة يع الناس قد جاكم رسول بالحققي ربكم ف خير لكم ان تكفر فإ الله ما بنوات وغضوك الله عما حكيمة ه الكتاب لا تقل فيدي لكم ولا على الله إنما الله وإله واحد سبحانه أن يكون له ولد الله بالسموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسحُر ملئه جميعا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إلى صلة مستقيمة استفتونك أقول الله ويقتئكم في الكلاله إن يمرون هلك ليس له ولد ووله أخت فلنصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن ولد فإن كانت اثنتين فله مثل ثلث مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود وحلفت لكم بهم إلا ما عليكم محل الصيد وأنتم حُرمون إن الله يحكم ما لا تحلوا الله ولا من البيت من ربي وليطوانا وإذا حلفتم فصدقوا ولا يجرم أنكم شنان قوم أن لكم شنقا قوما أنصدواكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر واتقوا ولا تعونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وعندما تعلقون ما يتوددمو الحمر الخنزير وما أهله لغير اللئيب والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وماكث السبع إلا ما ذكّتم وما ذبحان النصب وأن تستقسم بالإسلام ذلكم اليوم من اليوم في, في اليوم أيها فإن الله ماذا كم الطيبات وعلمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقولوا مما مسكن عليكم الكروز من الله عليه وتقول الله إن الله سير حساب اليوم رحيل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا كتابا حلو لكم طعامكم حلو لهم المصلات من مبنات المصلات من الذين أوتوا كتاب من قبلكم إذا أتيتمه النجور هن محسنين محسنين غير مسافحين ولا متخذين أقدامهم يكفر من فقد حبط عمله وهما في الآخرة من الخاسرين أيه الذين آمنوا إذا قمتم أحد منكم من الغائط أو لامستوا النساء فلم تجدوا ما أنفتمم فتيمم صيدا طيبة فمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لي طهركم ولكن يريد لي طهركم واليتم من اعماته عليكم علّكم تشكرون وتذكرون اعمة الله عليكم ومثاله الذي واثقكم به تقولون سمعنا واتعنا وتقول الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا من الله شهدا على الله الله وعن وأن صالحاتهم مغفرته أجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أنيبسطوا إليكم أيديهم يوم فكفاي أيدي يوم عليكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمن ولا قد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لين قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بالرسل وعززتم وآقرتم الله قرضا حسنا لو كفرنَّ عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها النار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد يضل سواه السبيل فبما نقضوا ميثاقهم لعناههم جعلنا وباقسية يحرفون الكلم عن مواضيعه ونسو حظا مما ذكرو به ولا تزال تطلع على قائمة منهم إلا قليلا منهم فعف عن مصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن صلّا خذنا مثالهم فنسو حظا مما ذكرو به فاغلين بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب وعف عن كثير قد جاءكم من الله وكتاب مبين الله ويخرجهم من مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فمن يملك من الله شيئا إن أراد أيه لك المسيح ابن مريم وأنه ومن في الأرض جميعه لله وولك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بالذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللله وولك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتوى من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه ائقم اذكروا نعمت الله عليكم اذ جعلنا فيكم امنا و اجعلنا لكم ملوكاً واتاكم ما لم يعط احد من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبالين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم يدخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبداً مدام وفيها فذهب أن توربك فقالا إنها هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين قوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يجون في الأرض فلا تأسعل قوم الفاسقين واتلو عليهم نبأ أبن آدم بالحق قربا قربا من فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قال إنما يتقبل الله من المتقين إن بسط إليك يدك لتقتلني معن ببسيط يدي إليك لا إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثم فتكون من أصحابن وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوءة أخيه قال ياويل تأعدت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني سائر أن من قتل نفسا بغير نفسه أوفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيى فكأنما أحي الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض مسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسول ويسعون في الْأَرْضِ فَسَادًا أن يقتلوا أو يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أيديهم وَأَرْجُلُهُمْ من خِلَافٍ أَوْ ينفوا من الأرض ذلك لَهُمْ خزيهم في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظيم إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا من قبل أن تَقْدِرُوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعهم ومثلهم من عذاب يوم ما منهم عذاب يريدون أن من النار وما الله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلاه فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ولم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يشاركونك في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعونا للكذب سمعونا لقوم آخرين لم يأتوك يحذرونك بالكلم من بعد ما يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يورد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزم. يقول لهم في الاخره عذاب عظيم تمعنا للكذب اكلونا للسحتفين جاءوك فحكم بينهم او اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونكم وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين ان أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس اخشوني ولا تشتروا باياتي بثمنا قليلة ومن لم يحكم بما انزل الله هم الكافون بتابعا فيها أن النفس بالنفسي والعين بالبع والنف بالان في والأذنا بالأذون والسن بالسنني والجروحاقصاست من تصدقبي فهو كفارة الله وما لم يحكم بما أنزل الله فلايكهم الظالم تقفنا على ثالم بين بالمريا ما مصد قمة بين ده من التورات واتنا والنجلة فيه ده نورة مصد قمة بين لدي من أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تَتَّبِعْ أوهم عن جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ الحق لكلٍ جعلنا مِنْكُمْ منكم وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً أممًا واحدة فِي مَا فيما فَاسْتَبِقُوا فاستبقوا الخيرات استبقوا الخيرات إن الله يرزقكم جميعًا فينبئكم بما كونتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه أو محذرون أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ما يريد الله وإن كثيرا من الناس من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لهدى والنصار أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُم منكم فَإِنَّهُ منهم إِنَّ الله لا يَهْدِي قَوْمَ الظَّالِمِينَ فترى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ نخشى أن تصيبنا دائرتهم فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول أذلّة على المؤمنين عزة على الكافرين يujaهدون يujaهدون في سبيل الله ولا يخفون لو متّ لائم من ذلك فضل الله يتيما يشاء والله عزيز عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولا من الذين وجدوا من قبلكم لكم أولياء الله إن كنتم مؤمنين من ذلك وما وأننا اتركوا فاسقون قل هل نبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملعناه الله وغضب عليه وجعل منهم قرادة والخنازير وعبد الطاود لا أيك شر مكأنه وأضل عن سواه السبيط وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا من يشيعون في الإثم والعدوان وأكلهم الشح تلبس ما كانوا يعملون لولا ينهأهم ربانيون ولأحبروا عن قولهم الإثم وأكلهم الشح تلبس ما كانوا يصنعون فقالت الله مغلولة غلته أهدين ولعنوا بما قالوا بل ف كيف يشاء ولا يزيد كثيرا منه ما إِلَيْكَ مِن من ربك طغيانا وَكُفْرًا ووك فرك والقينا وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يوم القيامة نَارًا ما اوقد اللَّهُ الحرب فِي الله فَسَادًا في الأغضفسادههم والله لا يحب المين لو أن الكتاب عمل اتتكونلكفر عن سييات ولادخناومجنات النهم بلو أن وقام التات والنجنا ما انز لي منربكل من فوق من من الله ييعحسمك الله قوم كفرين طيا الكتاب السع شيء حتىقيتوة وديلوز ليكمربكم ولازيداكثير منهم ما انزل لي رب طغيا كفر ف تتسقوم الكافين ان الذي عملوا الذي ه وصابون والصار من اعمل الله ييوم الخر عمي يصالح عن فلاخوف عليه ولو يحز قد خلا مثاق إسرا ال ورسنا عليه ممس كل ماجا ورسون بما توعاف فقا كذاب ووفقاينقاون يعملون. فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني سرائل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينته عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين الآيات ثم نظر أن لا يوفقون ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرر ولا نفع والله هو السميع العليم كل آيات الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد أضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبئ لعن الذي كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وإسحان بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون كن فعلوا لبسم كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم تولون الذين كفروا لبسم قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذابهم خالد ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم أتخذهم آلهاء ولكن كثيرا منهم فاسقون أتجدنا شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشتروا ولا تجدنا قربهم نودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صاروا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلي الرسول تراعي لهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أيهود يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين الله بما قالوا جناتين تجري من تحتنا قالنا فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حلف الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا وتقل الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة طعام عشرة مساكين من مساطي ما تطعمون ليكم أو كسوتهم أو تحرير رقمة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من ذلك كفارة وإيمانكم إذا حلفتم وحفظوا وإيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته علَّكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمور والمنس والأنصاب والأزلام يرِدُّون من عمل الشيطان فجتني لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم ممتاهون واضطيع الله واضطيع الرسول وحذرو فإن توليت فعلم أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين منوع من صلاح جناحهم فيما طيعوا إذا مت قوام منوع من صلاح ثم مت قوام ثم مت قوام والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا الله بشيء من صيدهن الله حكم العالم الله من يقافه بالغيبة فمن اعتدى بعد ذلك فلاه عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلون صيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بهذو عدل منكم هديا من بلغ الكعبة أو كفارة أو مساكين او عادا ذلك صياما ليذوق <تصفيق> وبل أمره ف الله عما سلف ومن عاد فإن انتقم الله منه الله عزيز الانتقام حيل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم والسيارة وحرمة عليكم صيد البر ما دمتم حروما فتقو الله الذي إليك تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشرا الحرام والهدا والقلا إذا ذلك لتعلم ان الله يعلم ما في السماء وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلم أن الله شرير اللقاء وأن الله فور الرحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث الله. يا, يا أيها الذين آمنوا لا تسلوا عن الشياء أن تبدل لكم تسوقكم وأن حين لكم. الله عنا والله غفور قد قوم من قبلكم ثم أصبحوا يكافرين ما الله من بحيرات ولا سائبة ولا وصينة ولا حام لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون وإذا قيل ما أنا. ولو كان لا ولا عليكم لا الله تعملون بينكم حضر إني ذا وعدهم منكم أواخرني من غيركم إن أنتم ضرابة في الأرض فأصابتكم فأصابتكم مصيبة الموت يحبونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن رتبنا الشنيبي ثمنه ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإن على أنه مستحقا إثمًا فأخراني يقومان مقامهما من الذين استحقا عليهم الوليان فيقسمان بالله إلى شهادتنا من شهادتهما ومعتدينا إن إذا لمين الضيّمين ذلك ذناء ياتو على وجهها ويقافوا ويقافوا أن ترد إماما بعد إمام يمتق الله الله وأيادي القوم فاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجبت قالوا لا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا يك وعلى والدةكيتك برح ال القسي تكل الناس المدي وكا وعلم ت كتاب حركمة التات إننددي خكم ييقني كانت ت بني ف تنفوق فيها فتكون طم بني وتبر ولك مابرصبيني وويخج وت بذني ويتكت بسرائ عن كيد تمام بالات في فقال الذي كر من من هذا ال من بيبيغرسول قوا مننا شنا مسلمون بقال إلى قال علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا ما يات من ترزقنا وما نغير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني واعذبه عذابا لا اعذب واحدا من العالمين وقال الله يا عيسى ابن مريم ان قلت للناس تغيروني وامي الهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن اقول ما ليس بحقني إن كنت قلت فقد علمت وتعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت تعلم الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان ف تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا صدقوملهجننا تجل تكتان غاية فيها الله مرض مِنْ ذلكفز رضم الكم فِيهَا ورض رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عنه وذلك الله كل عَنْهُ قدرير فَوْزُ الْعَظِيمِ الح الررحم الحند اللي خلق السماوات والأرض وجعل ثم الذين معدلون الذي القسمات وال من قرن مكنا وفي الأرض ما لم نمكن لكم أرسلنا السماء عارِم مدرارا وجعلنا النهار تجلي من تحته فهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا وأنشأنا من بعدين قرن الآخرين فلما أنزلنا عليك كتابا في قرطاسٍ فلا مسوبي مقال الذي كفروا إن هذا إلا شكر مبين فقالوا ولو لأنزلنا لا عليه ما لكون ولو أنزلنا ملك اللقود يلامروث من آله مظارونا وجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ من قبلك فحاقب الذي يسخرون منه ما كانوا بين في كيف كان في على رحمة إلى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله يتخذ وليا فانفطر السموات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني ومرتاني كنا اول من اسلموا ولا تكونن من المشركين قل اني اخاف عقابه إن ربي عذابا يوم عظيما من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وان يمسسك الله بضره فلا كاشف له هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الله هذا ومن واحد وانني بريء مما تشركون الذين اتناه الاختبار يعلمونه كما يعرفنا بناؤهم الذين خسروا انفسهم فلا يؤمنون ومن ظلم ممن استغى على الله كذبا ثم نقول قال على من على وفي كل لا يؤمن بها يقول كفروا لا تطير من هؤلاء ن عن وإنه لكون إلا أنفسهم ما ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ربنا ونكون من المؤمنين بالبداه لهم ما كانوا يخفون منهم قبل ولو ردوا العاد لمن عن وإنه لكذبون وقالوا إنيا إلا حياة الدنيا وما نحن بما بعثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلا ربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءت الساعة بغتة قالوا قالوا يا حسنة على ما فرطنا فيها وهم يحملون وزاروا على ظلم علاسا ما يزرون من الحياة الدنيا إلا لاعب وله ولد الدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن النظالين بآيات الله يجحدون ولا قد كذبت رسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأذو وأذو حتى أتى نصرنا ولا مبدئ لكلمات الله ولا قد جاءك من النبئ المرسلين وإن كان كابورا عليك عراضون فإن استطاع أن تبتغي نفقا في الأضواء زلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله نجَمَعَهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين اسمعوا والموتي يبعثهم الله ثم يرجعون ولو نزل عليه آيات من ربيق لإن الله قادر على أي ننزل آيات ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه لا ومن أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يقشعرون والذين كذبوا بآياتنا صمموه بكون في قلما تمين شيئا لا يضلل هو من يشاء يجعله لا صراط مستقيم ولا رأيكم إن تأكموه ذا بالله الساعة غير الله يتدعون إن كنتم صادقين بل تدعون ما تدعون إليه شاء إلى من من قبل ولكن انقضت قلوبهم زينا لهم شيطان ما كانوا يعملون فلم ننسهم ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بموت اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين قل ارايتم من اخذ الله سمعكم وما قلوبكم من الى غير الله ياتيكم به وانظر كيف الآيات ثم قل عذاب الله بغته مجاره اله لكل قوم ظالمون وما نرسل مسيين الا مبشرين ومنذرين فمن امن وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا همسوم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا أقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما ح ولا ييس العمل الصير فللا تفتكونون و بي الذينا خافون اي مشرول ررب يسلو مندون ولي هو ش والعلم تكون ولا تطورود الذيدون بغذات والشي يريد وج كم حساب من, من شيء وما من حسسابك عليه من شيء فطورواهم فتكون من الظالين كذلك فنا بعضهمبع الليقول اولا من الله عليه من بيننا عليه الله عا بالشاكرين جاك قل إني نويت أن أعمد الذي تلوم من دوني لا يقل لا تبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتون به ما عندي ما تستعجلون بإن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعندهما فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البرية والبحر وما تقطونه ولا قتنة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هو الذي توافقون به وعلم ما جرحتون بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضاه جل مسمى ثم إلي مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون هو القائل وفقاً إباد يورسوا عليكم حفظات حتى إذا جاء أحدكم وموته توفت الرسل إنهم لا يخافون ثم ردوا إلى الله مولاهم من الحق لا له الحكم وهو أسرى الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البديع والبخت تدعون تضرعوا وقفت لينا نجنا من هذه لنكوننا من الشاكرين قل إن الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أيه يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت رجلكم أو يلبسكم شيئا أو يذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف مصادف الآيات العالم يفقهون وكذاب به قوم هو الحق ولست عليكم بوكيل لكل نبي مستقر وهو سوّف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فعليهم حتى يخوضوا في حديث غيري وإنما ينسونك الشيطان فلا تقوى بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقولون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ يتقولون وذري الذين يتخذون نملاء بمن و وغرتوا من حيث بما كسبت الإسلام الله وريو ولا شفيه وإن التعدي لا يخرج من أولئك الذين أبصروا من حميم وعذابا ليم بما كان من الله ما لا على لو الله, حيران أصحاب. حيران أصحاب الله هو ما العالمين الذي يقولكم فيكون قرور الحق ولاولوكم يوم يُنفق في السور عالم الغيب والشاهدات وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لآبائه زراء تتخذوا صنم آياتا إن إني أراك وقومك في ظلام مبين ووكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكن من المؤمنين فلما جن عليه الراك وكمان قال هذا ربي فلما أفلق قال لا وحبوا الآفرين فلما رأى القمر بازراً قال هذا ربي فلما أفلق قال لا إن لم يهديني ربي لأكون من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازرةً قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجدت وجهي الذي فتح السماوات ووضعني ف وما أَنَا من الْمُشْرِكِينَ حاج ووق قالات حاجني فِي اللَّهِ وقد هذا كللا خاف مش كلبيلااي شاء رب شي وسيرب كل شيء أفلا وكيف أخاف ما ولا تخافون ما من أفلا تذتكون كيف قاف عشرتمللا تقف أنكم م شكت ب ما لا من زمي عليكم سلطاننا سوى اليسع من الصالحين و اسماعيل و اليسع و يونس ولوط فضلنا على العالمين ومن ابائهم و ذرياتهم و اخوانهم بينهم ما دينهم من شرات مستقيم ذلك هدى الله يهدي بمن يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين اتناهم الكتاب والحكمه والنبوته فانيت برهؤلاء فقد وكلنا فقد وكلنا بقوم ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدين قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكر للعالمين وما قدر الله حق قدره قال ما انزل الله على بشر من شيء قل ما انزل الكتاب الذي جاء بموسى ورهدى للناس تجعلون و قلاطيسه بدون و تخفون كثيرا لم تعلمون انتم ولا اباؤكم قلوا لو ثمذروا في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه مباركم مصدق الذي بين يديه لتبشروا امه القرى حولها والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به ومعنا صلاتهم محافظون ومن أظلم على الله كذبا وقال اوحي الي ولم شيء ومن قال سننزل مثل ما انزل الله ولو تريد الظالمون فثمارات الموت والملائكه باسطو ايدي مخرجها انفسكم اليوم تجزون عذابا تقولون الله تستكبرون خلقناكم انهم فيكم لقد كا... لَقَدْ بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنه والشمس والقبر حسبان ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البد والبعر قد فصلنا الآيات القومية علمون وهو الذي أنشاكم من نفس ني إن في ذلك من آيات لقومه ومن فجعل لا شركالجن وقلقوم وخلق بين وب بغير من سبحانه وتعالى ما يصيفون بديهم السماات الرضي أنكون اللو ول أنكل صاحبة وخالق كل شيء وهكل شيء عليه تكم له ربكم لا ال اللا وخالق كل شيء فبدوه هووعلى كل شيءهم هو كي لا تدري لا بصار وه يد كل بصله وه واللا طيف الخبي قجاكم بصار والله ولو شاء الله ما وما شرك وما جعلنا كريم حفيظا وما نتعلم بوكيل ولا تسوب الذين يدعون من دون الله الله عدوهم بغيرهم من كذلك ذلك زيننا لكل أمم عمالهم ثم إلى ربهم مرجعون فينبئهم بما كانوا يعملون طاق وسموا بالله جدا إما لا ينجز ما يتوالى من النبيها وإنما الآيات عند الله وما يشيع لكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بأول مرة ونذرهم في يعملون ولو أننا كل شيء قبل إلا إياه شاء الله ولكن أكثرهم يجهرون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والجني وح بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وناوشاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغيري أفرة الذين لا يؤمنون بالآخرة والي أرضه ما هم مقتترين أف الله أبتغي حكمه وهو الذي أنزل إليكم كتاب مفصلة والذين آتينهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المتنين وتمت كلمة ربك صدق وعدا لا مبدئ لكلماته وهو السميع وإن تطيع أكثر في الأرض يضللوك عن سبيل الله يتبعون إلا ظن وإن من لا يخرصون إن ربكه أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمتدين فكلوا مما ذكره صلى الله عليه إن كنتم بأياته مؤمنين وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكره صلى الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طردتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهواءهم بغير علم إن ربكه أعلم بالمتدين وذر المظاهر الإثم وباطنها إن الذين يكسبون الإثم سيد بما كانوا يقتلون ولا تأكلوا مما ذكره الله عليه وإن, في وإن, وإن أو من كان هو في النور. اناس كما مثلوا في ظلمات ليس بخارج من ذلك كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرمين يمكرون فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم ايه قالوا لنؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذابهم شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله ان يهدي ويشرح ومن يريد ان يضلله ويجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربكم المستقيم قد وصلنا الايات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كان يعملون ويوم يحشرون جميعا عشره الجن قال لستكثرتم من الانس وقال اولياء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت قال النار مسواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا محشر الجن والانس يا لم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قال شهيدا على انفسنا وغرتهم حياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك ملك القرى بظلم واغافرون ولكل درجهتهم مما عملوا وما ربك بغافر عن ما يعملون وربك الغني ذو ايش اذن يذهب بكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريتكم من اخرين انما تعادل الاتي وما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فستعلمون من تكونوا وعاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما درا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فمكان لشركاء فلا يصل إلى الله ومكان لله فهو يصل الى شركاء ما يحكمون وكذلك زينا لكثير من مشركين قتل اولادهم شركا وهم عليهم ديننا ولو الله وما فعلوه فذروا ما يفترون وقالوا هذه انعامهم الحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزميم ونعم محرم طلوعها ونعم لا يذكر اسم الله عليها افتراءا عليه تعجزهم بما كانوا يفترون وقار ما في بطون هذه النعم خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتا ففيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي انشا جنات معروشات ويرى معروشاتهم والنخل وزرع مختلفا اكلوا والزيتون والمرمى متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اسمر وات حقهم حصادي ولا تسرفوا ان وحب ومن النعم حمولة وفرشة كنوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم من أنثيين أما اجتمعت علي الرحمن الأنثيين نبئوني بأن منكنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم من أنثيين أما اجتمعت علي الرحمن الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من من افترى على الله كذبا الناس بغير علم ان الله لا يهدي قوما ظالمين قل لا أجد فيما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا نودا من مسحونة فإن وليس فيقا الغيرلهبي فمن طله بغه ولاعاد فإننا ربك غفور الرحيم وعلى الذي حرنا الذي غفر هو و من البقر والغالم ح عليه ش إلاما محت ظور ما حملت أو الحوااء و أو وقتح من ذلك زيهمبغه وإ لا صادق فإ كذابك فكر رربكم ذوررحمة وسي ولا يرد بس ايقوم وجل قول الذي شرلووشاء اللهما شنا ولا و و من يا جماعه ان قولها الذين شهدون أن الله حرم هذا فإن شيدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعه اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قلت تعالوا واتقوا حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا و بالوالدين ولا تقتلوا اولادكم من املاقنا نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقاربوا ما لانتم اليه بالتي هي لا, لا, لا تذكرون هذا تبر <تبعوا> السوء ولا فتفرق بكم عانسبيني، ذالك مصاكم بيلعلكم تتقوون. ثم عن الذي أحسن تفسيرا لكل شيء مهدا ورحمة لعلهم بلقاء رب مؤمنون. وإذا كتبنا أنزلنا مباركون فاتبعوه وتقول علَكُم تُرْحَمُونَ. تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند رسلنا غافلينا. وتقول لو أن أنزل أهدا منهم. فقد جاكم من ورحمة. على عن أن ربك بعض بعض آيات ربك قولن ايمانهم لم تكن امانه بهم قبل او كسبت في ايمانها خيره ولانتظر ان منتظرون ان الذين افرقوا دينكم وكان شيئا ليس في شيء انما امر من الله ثم نبههم بما كانوا يزعمون من جاء بالحسنه فلو عشر امثاله ومن جاء فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يغلمون قل انني هداني ربي صراطا مستقيما دينا قيما ملته وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك الله ربه ربه كل شيء ولا تكسب كل نفس عليها ولا تزر وزير ربكم لما كونتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلايا فالأرض ورفع بعضكم فوق بعضين درجات الليبلواكم فيما آتاكم إن ربك كسيع لقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب الأنزيل إليك فلا يكون في صدرك حرج من لتنذر ربي وذكر المؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربيكم ولا تتبعوا من دوني أو ليها قليلا ما تذكرون فكمن قريتنا لكنا فجاء بأسنا بايتنا وهم قائلون فما كان دعوهم إلّا أن بأسنا إلا قالوا إن كنا ظالمين فلا نسألن الذين رسل إليهم ولا نسألن انمرسلنا فلنقصصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ حق فمن ثقلت موازينه اولئك هم مفلحون ومن خفت موازينه اولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بها يظلمون ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معاشا قليلا مما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه من الساجدين. قال ما قال من, من قال فما أن فيها انك من قال, قال انك من اتك مصدقين فمن ملأت من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذوما مدحورا لمن نتبعك منهم الاملا ان جهنم منكم اجمعين ويا ادم وذركهما انت وزوجكما الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليوبديه لهما ما عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين وتكون من الخالدين وقال لهما اني من الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجره بدتا لهما سوءاتهما عن لكم قال ربنا ظلنا في سنوي لم تغفر لنا وترحمنا لنا من نخزين قالا بتو بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرون ومتاعين الحين قال فيها حيوان وفيها تموتون ومن تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يوالي سوآتكم وريشة ولباس ذلك خيرون ذلك من عيال الليل لهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما خرج أبويكم من الجنة ينزلون عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم إنه يراكم وهو من حيث لا ترونهم إن جعلنا شيء طناولها للذين لا يؤمنون فإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها بأن والله أمرنا بأن قل الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل ربي بالقسط وقيموا جواكم عند كل مسيني مخلصين له لدينك كما بدأكم تعودون فريقا هداه وفريقا حق عليهم الضلالا إنهم متقلشين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل والمسني وكل وشربوا لا تشتروا إنه لا يحبون سبينا قبل ما حرم زين الله والطيبات من الرزق. قل هي للذين في دون يوم القيامة كذلك من الآتي قوم يعلمون قل إن حرم ربنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن بالله ما وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجرهم فإذا جاء أجلهم لا يسخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن وصلح فلا ولو يحزون الذي يحزنون ستكبر نا وولكا أ صحاب النليوم في خدونطب من نفتع لا ذ كذبييات وول كانلو نصيب من الكتاب حتى إيداجات مسلونات فون قالوا قال قالوا اناما كنت ت مندولي قالبل عن وشايد على أننفسم أنه كان كيف قال دخلوفي و من قالقالت من قبلكم من الجليسي فينالي كل مادخلت أمة لا تتحدرك في جميع عن ققال قال الساء ولايتخناجن تحت لي ججموا في صمي خياتي ووكذا كانت مجل لهم منجن معده ومن فوق أواشي وكذا الك تظالين والذ عمل عن صحان كلون سله وسلا أصحاب الجنتهم في خدون أَصْحَابُ مابيصدور من غ ان تجرين تحتهم أنها وقال الحم الله الذي هدا للهذا وكن لنا تدين هذادان الله لقد جا تصل الأربنا بالحقق ود أن تلكم الجنة بما كنتم يبعون عن واجههم بلا خير كافرون وبينهم حجاب وعن الأعراف رجال يعرفون كل بصيما ونادى أصحاب الجنة سلام شاءوا عليكم لا يدخلوا هم يطمعون وإذا صلّفت أصحاب قلّت القى أصحاب ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بصيما قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كونتم فستكبرون هؤلاء إلا الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ندخول الجنة لا خوفا عليكم ولا أنتم تخذلون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة في ضعين من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين تخدوا دينهم الله ووالعيب وغرتهم حياة دنیا فریومان ننساهم که ما نسوا لقاء هذا وما كانوا ولا قد جئنهم بکتاب فصلناوعل علم هدا و رحمة القومیؤمنونها لينظلون إلا وإلیومیات تويل. قبل وقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاعا فيشفع لنا ونرد فنعمل غير الذي كننا نعمل قد خسرنا انفسهم ضل إن ربكم الله الذي في من ثم على وشمس من بأمري الله رب ربكم لا يحب ولا وخافوا وطمعا إن طبعا ان الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد مييت فانزلنا به الماء به من كل الثمرات كذلك الخروج موتانا علكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبثها لا يخرج إلا نكدا كذلك مصدق الآيات قوم يشكرون فقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال قوم عبد الله ملكم من اله غيره إني اغفر لكم عذاب يوم عظيم قال الملؤ من قومي انا لنا في ظلال مبين قال يقوم لي سبضلاله ولكني رسول من رب العالمين وبلوكم ربي لكم من الله ما لا تعلمون او عجبت من ان جاءكم يذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلك ترحمون كذبوا فأنجينا ولدينا معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عادنا قوم ان قال قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قوم اننا لنراك في سفاهه واننا من كذبين قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين وابلغكم رسالات ربي وان لكم ناصحا امين أو عجبت من انجاكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم فذكروا اذ جعلكم خلفا من بعد قوم نوح وحذلك في خلق السماوات فذكروا الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا الله وحده ما كان يعبد فاتنا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم غضبت أتجادلونني في أسماء إن سميتمها أنتم أباؤكم ما نزل الله بأمن سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنا الذين معه بحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا منين وإلى ثم دخلوا صاحبا قالا قوم عبد الله ملكم من إلآن غيره قد جاءتكم بيانة من ربكم هذه قت الله لكم آية فذروا أكل في الأرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا جعل لكم خلفا من بعد عاد وبوك في الأرض تتخذون من سلول قصور وتتحون جبال بيتا فكروا آل الله ولا تعثروا في الأرض مفسدين قال ما لو الذين استخبروا من القوم الذين استضعفون من آمنا منهم متعلما أن نصيّح الرحمرسل من ربه قالوا إنما مرسلهم من قال الذين استكبروا إن بالذي الذي آمنتم به كفرن فعقل ناقته واعتوانا بربهم وقالوا يا صالحوا إنا بما تعيذنا إن كنت من المرسلين فخلتم رجفة فأصبحوا في ذلك من فتولعنا وقرا يقولون قد بلغتكم رسالة ربي وصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين والوطئ قال قومي أتتون فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم تأتون رجال من دون النساء بل أنتم قوم منشدفون. وما كان جواب قوم قالوا خرجوا من قلتكم إنه ناس ويتطهرون فانزينها ولا ولما رتبوا كان من الغابرين فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينة قام شعيب قال قوم عبد الله لا يغير قد جاءتكم بيناتهم ربكم فافول كيان الميزان ولا تبغس الناس أشياء ولا ما تفسروا في الأرض بعد إصلاحها فعليكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعودون وتصدون عن سبيل الله من آمن بي وتبغونها عوجا والقرء أنتم إن قليلا فكثركم من ظل كيف كان عاقبة مسلمين فإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فصبيروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير للحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من القوم إلى نخر جن كانوا شعيب والذين آمنوا معكم إن قليلنا ولا تعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قرينا على الله كذبا نعودن في مللكم بعد ما جعل الله منا يكون لنا نعبد فيا <تصفيق> يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما من انكم في فيها الذي لكم على من كافرين وما ارسلنا من نبي الا اخذنا له بالباساء والضراء الى ان لو يضرون ثم بدلنا وقال قد مسابنا الضراء والسراء فخذناهم بغتة وهم من لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يسيمون فأمين أهل القرآنية هم بسون أبياتهم وهم نائمون أو أمين أهل القرآنية هم بسون ضحاهم مكر الله فلا يأمن مكر الله لقوم خاسرين أو يهدي الذين من بعدي هنيئا لو نشاء وأصابناهم بدون بيم ونطبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن نقص عليك من آباء يا ولقد جاءت مسولون بالبينات فما كانوا يؤمنون بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدناك من عهد ووئم وجدناك ثرما الفاسقين ثم بعثنا من بعديم سبعياتنا إلى فرعون وملائ فظلموا كان عاقبة المفسدين فقال مسأ فرعون إني رسول من رب العالمين حقيقة على ألا قولا على الله إلا الحق قاد أجيتكم ببيان من ربكم فأرسلنا يبين سرا قال إن كنت جيت بآية فتبين كتم الصادقين فألقى عصا فإذا يسمع مبين ونزل عيده فإذا هي بيضاء للناظرين قال ملاء من قوم فرعون إن هذا ساحر عليه نريد أن يخرجكم من رضيكم فما لتم قالوا أرجع وخذ أرسل في المدائن حاجين أتوك كل ساحرين عليه وجاء في فرعون قال إن لنا رجلا إن كنا نحن قال, يا قال من يا الناس إلى فيكون فوقع الحق ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ووقع السحر قالوا امننا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون امنتم بي قبل ان اذاكم ان ذالك مكر ومكرتموه في المدينه لتخرجوا فسوف فستعلمون لو قطعنا وارجلكم من خنافس ثم لوصلبناكم اجمعين قالوا إن الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان امننا بعياج ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال قال سنقتل فوق قال موسى اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا ظن من قبل أن تأتين من بعد ما تناقل عسربكم أيهلك عدوكم استخرفكم الأرض فانظرك فتعملون ولا قد أخذناها في العمل بالسنين ولقص من ثمرات العالم يذكرون فإذا جاءت الحسنة تقولون هذه وإن تصيبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه لا إنما طائرون عند الله ولكنك ترون أعلمون وقلوا ما تأتين بمن هات لتسحرنا بيان فما نحن لك وقع يا نرجعنا منا لك ولا نرسلنا معك بني إسرائيل فلما كشفناهم إلى أجنهم بلغوا إذا هم ينكثون فانتقم منهم فأغلقناهم في الأم بئنهم كذبوا بأياتنا وكانوا عن غافلين وارتنا قوما ذين كانوا يصفعون مشالق الأرض وما التي باركنا فيها فتمنت كلمة ربك الحسنة على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنعون في وقومه وما كانوا يعيشون تجاوزنا بني إسرائيل بحر على رقمن يعكفون على صنم لهم قارونا مسجعلنا إنكم قوم تجارون إن هؤلاء متبغون فيه وباطئون ما كانوا يعملون على العالمين لكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم في ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى ليخي هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ألني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه آتیت من لو في من كل شيء معيضته و لكل شيء فخذها بقوته و مقاومته يخذو بحسن يا ساويكم داره سقين تصرف عن الذي يتكبرون في الظبي الحقي وينيروا كل لايت اللهم منو بها سبيله وينيروا سبيل الغي سبيله ذلك بيان كذبوا آياتنا وكانوا عن غافلين ولن يكذبوا آياتنا ولقاى الاخره الا ما كانوا يعملون واتخلق موسى من بعد من حليم عجلا دسته لا يخوارن من يرونه لا يكلمون يديم سبيله تخذو كمال ظالمين ولما شقت في يديم وراءنا مقدا ضل وقالوا ليل ربنا نكون من الخاسرين ولم نرجع موسى نقوم ضبا ناس انا خرفتموني من بني اعجدتهم امر بكم واخذ بي رشيخي يجرونه اليه طالبنا ام انكم تضعفونني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي ولا تجعلني من قوم الظالمين قرب ولي أخي وادخلني في رحمتك وانتا ترحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجلتين لهم غضب من ربي ومذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفتريين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعديها وأمنوا إن ربك من بعدين يغفر الرحيم ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الوه في نسخته هدى ورحمه للذين هم لربي يرهبون واختار مصق ومسبعين رجلا من قواتنا واختار مصق ومسبعين رجلا من قواتنا فلم ان اخذتم رجفا من قبل واياي تهلكن بما فعل السفهاء تضل من تشاء أن تولينا فغافلنا ورحمنا تخير الغافلين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة النار دل عليك قال عذاب يصيب به من أشاء ورحمة وسعت كل شيء فسكتوا للذين يتقوىون ويؤتون الزكاة والذين هم بيائنا يؤمنون. الذين يتبعون رسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندنا في التوراة والإنجيل أمورا بالمعروف وينهى عن المنكر ويحذو له ومطيعات ويحرم عليهم خباياه ويضع عنهم إصلاحه ويضع الذي النبي وكل تهتدون من قوم موسى هم بالحق وهم يعدلون وقد اسباط وهم وحيناى موسى ذى سقا وقاموا نظر بعصار الحجر فان بجست مثلا 28 تعيان قد علم كل ما منزل نعيم من طيبات الله زق وما ولكن كان فشى منظلم وقيل هذه قل تبكون من حيث مقول وحطة وندخلوا باب السجلا لكم خطى آتكم سنازير ومحسنين الذين ظلموا من قوم غير الذى قيل انفسكن هذه قل تبكون من حيث شيء مقول وحطة وندخلوا باب السجلا نغذل لكم خطى آتكم سنازير ومحسنين فبدىن الذين ظلموا من بما غير الذى وإذ قالت منه عا نقوم الله وكمعد ع قوا عدي يرربكم العالم تكون فلم ننش ماذكربييا جي الذينا عنسو خذ قلم بيسم كان شكون فلم الَّذِينَ عنقولنالوكون عَنِ السُّوءِ يتدب كل معنالي اللي قيمة شش العذاب ان رب كلشانليقاإ وفر رحم وقطنا فض من, من صحنا مندون ذلك ووبوم ببحسنات وسياتة ال يون فخلا ف من عن خلف و كتاب خذون عربها أدنا نا الذيكن كتبي ق صة إن لا نضيع وجرة للمصحين وذا تقل جبل فقوم كان وظلت وظن أنه قيهم بم خذمات هناكم ب قوة هوكل ما فيعلكم تتكون وايخربكم باد ما يظور بر و مشدم على فيمة شبربيكم قالوا ببل شدة أن تقول مقيمة إن ك عذاغفلنا وتقول إنما شرك أبا ونا قبل وكن ذية من بعدهم بما فعل المبطلون وكذلك مثل كَمَثَلِ الْكَلْبِ لاوتتركوله ذلك مامثلقوملي كذب اتنا فاقوص قصلا تفك نس ماين ق كذب نفسسم كان غضمون هله متدي ما يض فلاكمسم قدونجانناما كثير منجن وسي ق لا قو بي مع لا بص مابيوم أ اسم بي ولايك كان عبر مضلهيكغافرون بالله ل اسم وال الحسة من اللهم شیء و نعسان یکن قدیق ترب بعد و من يضلوا فلا هدي لوا و في طغيانهم يعمون اسألونك عن الساعة أيان مرسلان قل إنما علموا لا يجلیا لوقتها إلا هو ثقلت السماء و الأرض لاتكم إلا بقتها اسألونك كأنك الله ولكنك ثر الناس الله من نفس من لا ما صالحين في ما الله و عم يشلكون ما لا خلق شيئا و ولا استغنا ولا ولا لا يتبعوكم سواء عليكم دعوتم وما أنتم إن الذين تدعون من دون الله يعبدون أمثالكم فدعون فليستجوا لكم إن كتب صادقين يمشون بها أم بها أم بها أم بها إن لا يمشون لا ومؤديين يبطشون بهام لا وعيونين يوصون يسمعون لا أن زغل من الشيطان نزوم في بالله إن وشبيع عليم ان الذين تقوى إذا مساؤن طائف من الشيطان تذكروا يمدون لا يقصرون وإذا لم تدين بيات لا ما من هذا بصائر من ربكم ورحمة لقومه منونة وإلى قوله قرآن في استمع لو ما نستون علىكم بنفسك الجهر من قولي بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن وله يسلون بسم الله الرحمن الرحيم يسألك عنهم فليؤمن فليلاه ورسول فاتقوا الله واسلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم الذين لذوكي الله واد قلوبهم تقولوا بما تليت تعلم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرته ورزق كريم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المومنين لك كانوا يجادلونك في الحق بعدما تبين لك انما يسالون موتهم ينظون واذا يعيدكم الله احد الطائفتين ان لكم وتودون أن غير ذات تكون لكم يريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دعبا بالكافرين من وما جعله الله إلا بشره لتطمئن نبي قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يوشيكم النعاس امله من هو ينذر عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين امنوا وسوق في قلوب الذين كفروا الرعب فطربوا فوق الانقي وظليم منهم كل بنات ذلك بأنهم شاقه الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وان الكافرين عذابنا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلاتولهم ولادوا من يولي ميلا دبره الا حرف لقتاینا و متحیزهایی فیتیم فقد من الله و جنم و بیس المصیب فلم تقتلو ملكن الله قتلهم ولكن الله رمها والیبیل المؤمنین من بلاء حسن إن الله سميع علیم. دلیکم وأن الله موهن كيد الكافرين تستطيع فقد جاءكم الفتح وإن أنتن توفر لكم إن تعودون عود ولا تغني عنكم في شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين الله ورسوله واتبوا لعنة وأنتم تسمعون ولا تكونوا كذين قالوا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم والبكوم الذين لا يعقلون علم الله فيم خير لا اسمعهم ولا اسمع ولا هوهم يا أيها الذين سلموا لله الرسول إذا دعكم لما يحييكم علمو أن الله يحل بين مريء قلبي وأنه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيب أن الذي ظلم منكم خاصة وعلموا أن الله شديد العقاب والكرويذان تقولون مسبغف في رضي تخافون إيه يتخطفكم الناس فأواكم ويدكم بنصلي ورزقكم من الطيبات أتاع تشكرون يا أيها الذين لا تخلف الله رسولا وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلمو أنما مالكم ولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين تتقوا الله يجعل لكم عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله والفضل العظيم وإذا انكروا بكريه كفر يوسف بك ويقتلوك أو يخذوك أو انكر الله والله خير الماكين وإذا تلع ما قد سمعنا وقلنا مثل لا ينادى إلا ساطع الأولين ويقولون اللهم من كان هذا والحق من ينذك فامطر علينا حجارة من السماء أوئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليوعظهم وما أنت فيهم ما كان الله يعذبهم ومستفرون وما لهم إلا يعذبهم الله وينصرون عن مسي الحرام وما كان أولياء أو إن أولياء إلا متقولون لكن أكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصلياتا فذوقوا بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينسقون عن سبيل الله ثم, ثم كفروا بعضه على انته ويخر لهم ما قد سلف وان يعود فقد مضت سنه الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فإن انته فان الله بما يعملون بسيط وان تولوا تعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى ولتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم يلتقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذا انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب منكم ولو تواعدتم لاختلفتم ولكن يا الله أمرا كان مفعولا يا أهلك منالك عبئينته وإحياء منحيه عبئينته وإن الله لسميع عليم إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولا تنزعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذا ريكم من ذلتقيت في أعينيكم قليلا ويقلل لكم في أعيني ليقضي الله أمرا إن كان مفعولا وإنا الله الأمور يا أيها الذين عملوا إذا لقيتم في آياتنا ثبتوا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله ولا إن الله ولا الناس الله يعملونه محيطا فزين لهم الشيطان اعمالهم وقال الاغالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلم نتراءت الفئتان نكصا عن عقبيه وقال وقال إني بليئ منكم اني ارملت ترون إني اخاف الله والله شديد العقاب اذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دين ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى اذا يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم ومواقع وذوقوا عذاب ذلك بما قدمت الله العبيد من قبل الله, الله, إن الله شديد العقاب. ذلك ان الله لم يكن مغيرا نعمه على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ان الله سميع عليم فدا بي اهل الفعون الذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا انا آل في العون وكل كان مظالما ان شر الذواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فاما تتقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون واما تخافن من قوم الخيانه فثم بذيلهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسب الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما من قوة ومن رباط الخيره تهبون به عدو الله أعدوكم آخرين من لا الله من شيء في سبيل الله إليكم وأنتم لا وإن جنحوا لها على الله مَا فِي الأرض ما ألفت بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ألف بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ومن أيكم ضعفًا فيكم منكم ياتون صابرة فيكم منكم ياتون صابرة يغلب مئتين و فيكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون لا أسرى حتى ودخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله السابق أن فيما خذتم عذاب عظيم فكلوا مما غلبتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من إسرائيل علمنا وقلوا بكم خيرًا يؤتكم خيرًا مما أخذ منكم وياخذ لكم الله غفور رحيم وإي يريد خيانتك فقد خان الله فأمكنا منهم الله عليم حكيم إن الذين آمنوا في سبيل الله والذين نصر أولئك بعضهم أولياء وبعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من, من شيء حتى يهاجروا وإن سرّوكم في الدين فعليكم النصر إلا على بينكم وبينهم يثاقون والله بما تفعلون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء وبعضين لا تفعلون تكون في الأرض وفساد كبير هاجر الله حق لهم من بعد معكم منكم في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير مُعجزين الله وأن الله مخز الكافرين عذارٍ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحدين أكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله إن تبتم فخير لكم وإن توليت فعلموا أنكم غير مُعجزين الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم يا مشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم ظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليه معادهم إلى مدتهم ان الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشرون الحور المفقود المشركين حيث وجدتموه مخذوه مَحْصُورُونَ وَقَعَدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَمِنْهُمْ مَنْ فَاءَ وَقَامَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أحد مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ فَيَكُونَ لِلْمُشْرِكِينَ تدون فین تاب واقع و صلا توات و الزکات فایخوان کم فدین و نفصل آیات لقومی عالم بعد عادیم و في دينكم دین کم فقتل ائمه الكفر این نم لا ایمان لهم ناعلم یا نتوان.الا تقاتل نقوم نکثوایمان هم مهم بی خراج رسول و هم بد اوکم ول مرد فالله حق أن ات إن کنتم منی قاتلون و الله با دیکم و خزیم وش قوم مممنین و وذب غیظ الله علیم الله من رسولي وللمؤمنين وليجته الله خبير بما تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله جاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم في النار هم خالدون انما يعمروا مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين اجعلتم ثقاه الحاج وعمارة المسجد الحرام كما امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجهن عند الله واولئك هم الفائزون يبشروهم ربهم برحمة منه ورضوانه وجنات الله في عموم مقيم و فيها آبدا. إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين لا تتخوا آباءكم وإخوانكم أولياء. إن استحبوا الكفر على الإيمان ومهي منكم فهؤلاء كهم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وزوجكم عشيرتكم وموالون قاترتم وتجارتون تردون كسادا ومساكين ترضون أحب حب إليكم من الله وجهاد في الله نصاركم الله في كثيرة عنكم واللا مذينة منزل الله سين على رسون علم منوانزلتون لم ت عذا كفر ذلك كزاء الكافين ثم كَفَرُوا الله من بعد ذلك يَتُوبُ اللَّهُ وفرحيم ببي الذي أعملوا إنما مشكلكون سون فلا يقارب المسييد الحلاب بعد عام هذا وان خفحية فسووف ييك الله من فضل شاء إن الله عليه حكمم قات الذي لا بالله ولا الآخر ولا ما حرم الله ولا دين من الذين الله, الله ولابي من آخري ولاحلنا ما حذ الله من تلهم الله أن يفكون تخذ أحبار وربان ومرباب من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمر إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا وسبحانه عما يشركون يشكون. يريدون أي يطفئون نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتمن روا ولو كن الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الغير على الدين كله ولو كن المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والربان يأكلون أموان الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بعذاب وما يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما استوني انفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ان عده الشهور عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها الحرم من ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن ان انفسكم قاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافه وعلموا أن الله مع المتقين ان من نسيء في الكفر يضل بهم الذين يحلون وعامه ويحرمون وعامه ليواطئوا عده ما حرم الله ما حرم الله يزين لهم سوء والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم الى الأرض بالحياة الدنيا من الأخيرة. فما الحياة الدنيا اخرت الا, قليل. إلا يعذبكم غيركم ولا شيئاً والله على كل شيء فقد نصره الله خرجوا الذين كفروا في الغار يقول صاحبه لا تحزن ان الله معنا الله عليه بجنود لم وجعل كلمه الذين كفروا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم خفافا وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون على ان قصد ولكن عليه بالله لو معكم والله يعلم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 إنما لمحيطون بالكافين إن تصيبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولون يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وع الله قل هل تربصون بنا إلا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من إن معكم متربصون ولا طبعا وكره يتقبل منكم إنكم كنتم فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم أنهم كفروا بالله ولا, إلا وهم ولا, إلا وهم ولا ولا ينفقون وهم ولا يريد الله في الحياة الدنيا وتتقانفس وماهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويجدون ملجأ ومغارات أو مدخلا ولاو إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا لم يعطوا منها إذا مسخطون ولو أنهم رضوا ما الله ورسوله وقال حسنى الله سوتين الله من فضله ورسوله إن الله راغبون إنما صلقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه الله من الله والله والله ومن أذنه. أذنه بالله ورحمة منكم رسول الله يحلفوا بالله لكم يرضوكم الله ورسوله حق أيه يرضو إن كانوا مؤمنين. ألم يعلم أنه من يحاذى الله ورسوله فإن لونا رجاءا مخالدا فيها ذلك الخير العظيم. يحذرون المنافقين أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخزون ما تحذرون. ولا إن سألتم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قل بالله وآياته ورسوله كونتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن منكم بأنهم بعض من بعض عن في وقبقولون الية مس الله فسيوم من المناافقين منفاسيق بعد الله المافين منافات والكفرةنارج الن خاالدين فيها هي حسبهم ولاناهم الله و معذاب مقيم الذينا من قبلكم كان مش من قوتم ثرأ ولا في السننت ب خللاقيم فسممتع كما سمتع الذينا من قبلكم بخلاقيم وخك الذي خاض لايك ح تتعملون في دنيا من وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والممنات جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن رضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم يا ايها النبي جاهد الكافرون والمنافقون واغضب عليهم وموهم جهنم وبئس المصير بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد إسلام مهم بما لم ينالوا. وما إلا الله من الله ولا وَمَا في فِي الْأَرْضِ من مولي ولا نصيق ومنهم من عاد الله لا اللَّهَ من فضلي ولا مِنْ ولاتكون من الصالحنا ف ما تو من فضلي بخربي والهم ض فقب فاقا في ققلوب لا فِي قُلُوبِهِمْ بماخرف الله مع وما كان يكذبون أعلم علم أن الله يعلمصررههم و جووا أن اللهلهغوب الذينا المجون المطوين من من في الصقةة والولنا لا يجدون إلا جهدهم منهم. منهم لهم لهم لا جو الله لهم. يُجَاهِدُ ممونفس فيس الله وقاللا تثوا في الحرق النارج عننا جَهَنَّمَ حر لو لَوْ كَانُوا فليبح فَلْيَضْحَكُوا وال وَلْيَبْكُوا كثيرا جَزَاءً بما كَانُوا يَكْسِبُونَ فيرجعك الله إى طائفتة من في السد كل الخود فقللا تخد معيادا ولا ان تقا مععد انكم رضيت بالقولودها ولا مغ فقرده مع الخالفين ولا تصلي على أحد من ما تعدا ولا تقوم على قبري إنهم كفروا بالله اولوا الطوني منهم قالوا ذرنا انكم مع القاعدين ظنوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم لا يثقون لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم مولاهم خيرات اولئك هم المفصحون اعد الله لهم جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم مقاعد الذين كذبوا الله ورسوله وسيصيب الذين كفروا من عذاب اليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا ما على من هو الله غفور الرحيم. ولا ما فئض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين سادنوا كه وهم أغنياء ورضوا به يكونوا مع خوارث وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتوا من قل لا تعتذروا لن منكم قد نبأنا الله من خبائكم وسيرا الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم غيب الشهادة في نبيكم بما كونتم تعملون صاحفون بالله إليكم إذا انقلبتم إليه تعلضون فاعضون إنما يريدون وما هو مجانا مجازا بما كانوا يكسبون أحلفون إليكم ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين العرب أشد كفرهم ونفاقهم أجدل وأن لا حدود ما أنزل الله على رسوله الله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق <تصفيق> مغرمه ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السموات والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا قربة قربته لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعدهم جنات تجري تحتها نار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من اعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا نحن نعلمهم تنعذبهم مره ثم يردون الى عذاب عظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا لا من صالح وآخر سيئا عسى الله أيتوا بعليم إن الله غفور رحيم خف من أمور صدقة تطهر وتزكيم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم قل يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون وستردون إلى عالمي وبيو شهادتي فينبئكم بما كنتم تعملون واخرون مرجون لعمل الله إما ما يعذب وما يتوب عليهم, والله عليهم وكفر وكفر الله عليم حكيم من الله ولا يسير قوم <تصفيق> على تقوى من اول يوم نحقوا تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا يحب المطهرين فمن اسس بنيانه على الله ويرضوان خير ام من اسس على شفاجر والله لا لا الذي والله ان الله من في ومن من الله الذي أبناء العابدون الحامدون السائحون الراكعون السعدون الآبرون بالمعروف والناون عن المنكَل لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم وما كان يستغفر إبراهيم يبيء الع من وعده وعديه فلم تبين لهم أنه وعدوا لله يتبرأ منه إن إبراهيم لاوَّا حليم وما كان الله ليضلَّ قوما بعد حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء إن الله لهم للكسموات والأرض يحيي ويوميت وما لكم من دليل وولي ولا نصير فقد تاب الله و على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من ثم تاب عليهم انه هو بيمروض الرحيم و الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرضهما رحبت و عليهم أنفسهم أن لم الجاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ويتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن الرسول لا يرغبوا بأنفسهم عن ذلك لا يصيبهم ضمؤ ولا نصب ولا مخمصون في سبيل الله ولا يطون مطيعين لغير الكفار ولا ينالون من عدوه النيل إلا كتب لهم بعمل صالح إن الله لا يضيع أجره للمحسينين ولا ينفقوا نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزيهم الله وأحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا ينفرو فلولا نفر من كل في القت من طائفة ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أي الذين يعملوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظتهم واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانًا فما الذين آمنوا فزادت منهما وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مضطون فزادت من رجس إلى وهم كافرون ولا يرون أنهم مسلمون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون وهم يذكرون وإذ ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعضها ليراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عن التمحيص عليكم بالمؤمنين رأو الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا وعلي توكلتوا وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آل فلان مرات الكآيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن وحيه إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذي آمن أن لهم قدام قال كافنا إن هذا لسااحر مبين إن ربكم الله الذي خلسمات والرضف في ستيا من ثم استتوو ود برنا رين شفئلا من بعد انتاكم الله ربكم ف فللا تذكرون لي مجركم جميعها وعدله يحقانه يبدأ خلقة مايد الياجززية الذي أعمل ووامي الصالحات بقسب والذ كذنا مجراب من حمي وعدذاب نريوم مما كان فرون وال الذي على شصديا القمر ور لا اللقمي تكون ان الذي لا يرجون قانا ورضوا بالبحياة الدنيا ووطانه بي الذيهم معنايات نغاافنا أولا كماهم النار بماك ييكسبون ان الذين وعمل الصلاحة هذه ربهم بما لم من تحتهم والها في جنات النيم دعواهم في شبحك الله ما فيها سلام وخر دعهم يحد اللا يرب بالعاين ولو ييععدجر الله الناس الشرس ومبغوا لم يدعونا إلى ضر مسّه كذلك زوّينا للمشرّفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظنوا وجاءتهم رسولون بالبيانات وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزي قوماً مجرمين ثم جعلناكم خلاء في الأرض من بعدهم لنا ننظر كيف تعملون وإذا تتلعى مآيتنا بياناتٍ قال الذين لا يرجون القائلة بقرآن غير هذا وبديء قل ما يكون لي أن بدي القاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إنني أخاف إن عصيت رب عظيم شاء الله ما ولا فقد فيكم من قبلني فلا فمن كذابياتي إنه لا يفلحمجل يبون من دون الله ما لا يظ ولا يصهم يقولها ولا يشفع ونا عند الله يقول بيون الله بما لا يعلم في السماات ولا في الأغض سبحانه وتعالى عنما يوشكون ما وما كان ن الهم واحدة فختف لولا كلمة سببة مرببي قيا بينهم في ما في يختفون وويقولون ولا انز عليه من البي فقول انما الغيب ال لا فنتظر معكم من وإذا الناس رحمة من إذا لهم مكر راينا بان بريح طيبه وفتح بها جاءت ريح عاصف وجاؤهم الموج من كل مكان وجاؤهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين لو ديننا من هذه لا أن من الشاكر فلما انجاهم اذا هم يبغون في الأرض بغير الحق ايها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياه الدنيا ثم اين مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعمل إنما مثل الحياة الدنيا كما إن انزلنا من السماء فاختلطت بها نبات الأرض مما يكون الناس حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن الناه قادرون عليها خاصا كان بالامس كذلك نقصل والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم الذين احسنوا الحسنى وزيانه ونيرق وجوههم قطرون ولذله اولئك اصحاب الجنه فيها خالدون. والذين كسبوا سي衣 جزاء وترقم ذله لهم من الله من عاصم كانما اوشيه قطعا من الليل مظلما اولئك النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم ثم نقول الذين اشركتم مكانكم أنتم فزيلنا بينهم. فقال, كنتم بالله بيننا وبينكم ان بينهم بالله بيننا كنا عن عبادتكم بعدهكم لغافلين. تبر كل نفس ما أسلفته ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء ولا ظيع يملك السمع والبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد حقي إلا الضلال؟ فإن تصرفون كذلك حق كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيدو لله ويبدأ الخلق ثم يعيدو؟ فإن تفكون. قل هل من شركائكم مين يدل الحق لله ويدل الحق؟ يهدي الحق حقا لا يهدي إلا ان يهدى كيف تحكمون وما يتبع اكثروا الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القران ان الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب من رب العالمين بصورة مثله ودعوا من استطعت من دون الله ان كنتم يحيط كذب من من لا بي كذبوك فقل لي عمل ولكم عملكم انتم بريئون مما عملوا وانا من تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأن تسمعوا الصمت ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك فأن تتأذنهم ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرون كالم يلبسون إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم قل خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا متدنيين وإما نرينك بعض الذين عدوا وأن توفيكن فائلين مرجع ثم الله شير على ما يفعلون ويكل أمّة الرسول فإذا جاء رسول قضي بينهم بقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر ما شاء الله لكل أمة أجل اذا جاء اجلهم فلا يستخرون ساعه ولا يستقدمون الا رايت من اتاكم عذاب بياتنا او نارا ذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم بتستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد التجزون الا بما كنتم تكسبون ولسلم بانك حق وقل إن انه حق وما انتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الارض افتدت من وصر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بقصهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن لا يعلمون يحيي ويميت وانتم ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور ورحمة ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله ورحمه فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعن الا رايتم ان انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ا الله هذنا لكم ام الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذبه يوم القيامه ان الله له فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلو منهم من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهدا اذ تفيضون في وما يعظم ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين الا إن اولياء الله الى خوف عليهم ولا محزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم بشره في الحياة الدنيا وفي الاخره لا تملي الكلمات لذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزه لله جميعا هو السميع العليم الا ان لله من في السماوات وما في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا ان يتبعون الا الظن وين من لا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يسمعون قال الله ولدا سبحانه هو الغني له ما وما في الأرض إن عندكم من سلطانٍ بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين افترون على الله الكذب لا يفلحون متعمون في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرن واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومي يا قوم إن كان كبر عليكم مقام وتذكري بآيات الله فعلى الله توكلت ت فاجميم أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليه ولا تنظرون فإن توليت فما سألتكم من أجر إن أجله إلا على الله وأمرت من المسلمين فكذبو فندينه ومن معه في الفلك وجعلنا خلاء كذبوا بآياتنا، فانظروا كيف كان عقبة المؤمنين، ثم بعثنا من بعده رسلنا قومين، فجاءهم بالبينات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبعوا على قلوب المؤمنين، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكان القوم مجرمين، فلما جاءوا ملحق من عندنا قالوا إن هذا سحرا مبين قال موسى تقولون للحق لن جاءكم سحرا هذا ولا يفعل الساحرون؟ قال وجدنا لتفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبريا وفي الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوم أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كاره المجرمون فما آمنا لموسى لذريعة من قومه على خوف من فرعون وملئه من يفتنه وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لا من المشرفين وقال موسى قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلي توكل إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا وابن لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وندين بالرحمة كما نقوم الكافرين ووحينا إلى موسى وخي أن تبوء لقومكما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم بشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت في العون وما وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا طمس على أموال مُشْلَد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يرون عذاب الأليم. قال لقد أجيب دعوتكما فاستقيما ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون. وجازنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم جنون وجنود وغيا وعذوا حتى إذا دركوا الغرق قال آمنت وأن لا إله إلا الذي آمنت بي بني إسرائيل وأنا من المسلمين. آل أنا وقد عصيت قبل وأكون تمن المُسْلِمين فليوم ندك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياته لغافلون. قد بوا نابي إسرائيل مبواص لهم ورزقناهم من الطيبات فمخترفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذي نقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقّت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولا جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلو كان قيّتنا أمرت فنفع إيمان وإلا قوما ينسلن آمن وكشفناهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو ربك آمن من امن فلاظ كلهم جمعانه فان تکلیه الناس حتی يكون مؤمنین وما كان لى نفس ان تؤمن الا بذن الله و يجعل الرجس على الذين لا يقلون قل لهم ضروى ماذا بالسموات والارض وما تغنى الايات ونذرو عن قوم الا يؤمنون فان تظرو الا مثل ايام الذين خالو من قبلهم قل إني معكم من ثم ننجي المؤمنين ثم نذيرو لنا والذين كذلك من فلا الله الله الذي من الله حنيف من ولا من دونه لا يما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإي يمسك الله بضرك فلا كشف له إلا هو وإي يريدك بخيره فلا ردّ لفضله وصيب بمن يشاء من عبادي وهو الرّفّل الرحيم ولياأي والناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن يتدي فإنما يتدي لنفسه ومن ظل فإنما يضل عليها ومن عليكم بواكيل والتابع ما يحييك وصبر حتى يحكم الله وخير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم آلل فلام كتاب نحكم تأيات ثم فصيلة من الذين حكيمين خبير أن الله إنني لكم من نذير وبشري وأني ربكم ثم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 بعوثون من بعد الموت لا يقولن لا يقولن الذي لكفروا إن هذا إلا شر مبين ولئن خرنا عن ملاذاب إلى أمة معدودة لا يقولن إنما يحبسوا إلى يوم يأتهم ليس مصروفا عنهم حاقبهم ما كانوا بيستهزؤون ولئن ذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعنا منه إنه ولا يأوس كفور ولئن ذقنا عما بعد ضرر أمسة لا يقولن ذاب سيات عنني إنه لفرح فخور إلا الذي صبروا عمل الصالحة أولئك لهم نغفرة وأجر كبير فلا علّك تاركٌ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 على بينة من ربي ويتلو شايد من ومن قبلي كتاب موسى ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يكفر بِهِ من الْأَحْزَابِ فالنار موعده فلا تكفي فِي مِرْيَةٍ منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن وَمَن ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الله في وما كان, لهم. وما كان لهم من العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم ما كانوا يفترون لا ما أنهم في الآخرة هم لخسرون إن الذين آمنوا عن الصالحات وأخبثوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم إني لكم نذير مبين أن تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاباً يمن فقال الملأ الذين كفروا من قوم ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك تبعك إلا الذي نوم راديننا باريا الرأي وما نرى لكم علينا من فضلين بل نظنكم كاذبين قال يا قوم رأيت من كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لا كاليون ويقوم لا أسألكم علي مالا إن أجره إلا على الله وما أنا بطالب الذين آمنوا إنهم لا قرب منهم ولكنني أراكم قوما انتجالون ويقوم من ينصرني من الله إن طرتم فألا تذكرون ولا قل لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا قل إني ملكون ولا قلوا الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني ذل من قالوا أن نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتينا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال انما ياتيكم بالله وان شاء وما انتم بمعجزين ولا ينصحكم نصحين اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغيكم وربكم ربكم وليرجعون ام يقولون افتره قل ان فتريتون فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرم ووحي الى نوح ان لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنعون الفلك وكلما مر عليهم من قوم يسخرون من قال ان تسخروا منا فان كما تسخرون فسوف تعلمون يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجليا ومرسا إن ربي لغفور رحيم وهي في موجين كالجبال ونادوا حون ابنؤا وكان في معزني يا بني اركب معنا ولا تكونوا مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج كان من المغرقين فقيل لا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقبلي وغضض الماء وقضي الأمر على الجودي وقيل للقوم الظالمين ونادى نوح رب وثقال رب ان بني امهلي وان وعدك الحق وان انت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك ان عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك باني علم اني اعرضك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام من منا وبركاته عليك وعلى امم من, من معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أن ولا قومك قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين والى عاد نقوم ود قال يقم الله لكم من إلآه غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجره إلا على الذي فطرني تعقلون ويا قوم السلفي ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم درار وما قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما لئتنا ببيانه وما نحن بتالك آلهتنا عن قولك وما وما لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وشهد أني بريء مما تشركون من دنيا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربى وربكم ما من دابة إلا واخذهم بلا إن رب على صراط مستقيم فإن ف بالغتكم نسل تبيليكم استخف رببي قوم غغيركم ولا تضرونه شيا ان رببي على كل شيء حفيظ ولانا جمرنا جيناهده وال الذيناعملوا مع بررحمة من ولا الجنا من عاد غلييق وتلكعد جحد بآيات رببي معصوس له هو اتبع كل الجبار عنيد اتبي في هذه الدنيا علىتم و يومقيمة ألا العادي قومده قال أن أنعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. ولا يقوم رأيت من كنت على بينة من رب واتاني من رحمة فمني ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير التقصير. ويقوم هذه قت الله لكم آياتا فذروا وتأكل في أرض الله ولا تمسوا بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروا فقالت متى في ذلك ثلاث أيام ذلك وعد غير مكتذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه من منا ومن خزي يوم إذن إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاهلين كلم يرون فيها ان سموده كفلوا ربهم ان لا بعد ان سموده جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء باجل حنين فلم نرا اد يوم لا تصل الينا كراما وادته من خيفته قالوا لا تخف انه ارسلنا الى قوم لوط امراه قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومرى اسحاق يعقوب قالت يا ويلتا الد انعجز هذا بعشيخا ان هذا شيء عجيب قال وتعجبين من أمر الله ورحمه الله وبركاته عليكم على البيت إن حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم ربنا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم الحليم اواهم منيب يا واعريض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتي عذاب غير مردود ولما جاء الرسل لوطني أبيم ضاق بهم وقال هذا من عصيمه وجاءوا قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم أولئب بناتهن أطال لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حقه وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى رقدين شديدين قالوا يا لوط إن رسول ربك لي يصل إليك فاسأل بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إن إنه مصيبها ما أصابهم. إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليا سافنا وامطرنا عليها حجارة من سجيل موضودا مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذابا من محيط ويقوم يوفل المكيال والميزان بقسط ولا تبخسوا الناس شيئا ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم ممنين وما عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب صلاتك أمرك أن تترك ما فعل في أموالنا إن شاء إنك أن ترحم الرشيد قال يا قوم رأيت من كنت على بينة من ربي ورزقني من رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنحكم عنه إن أريد إلا الإصلاح مسرطع وما توفيق إلا بالله علي توكلت إليه أنيبوا يا قوم لا يجري منكم شقاق أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم منوحي أو قوم مهودين أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفر ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم وهو ذو دود قالوا يا شعيب ما نفقوا كثيرا مما تقول وإن لن راكفين ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أن تعلنا بعزيز قال يا قوم من الله واتخذتموه ر أحكم ظهرياً إن ربي بما تعملون محيطاً ويقوم يعملوا على مكاتبكم إني عاملون سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ومن هو كاذب إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا دينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا صلاحه فأصبحوا في فيها على كما بعيدة ثمود ولقد أرسلنا موسى بأياتنا وسلطان من مبينين أمر أمر النار في هذه ذلك من منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم من غير تتبية وكذلك أخو ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذوا ليم شديد إن في ذلك لا لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن فمنهم شقيه وسعيد أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق القالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد أما الذين سعدوا ففي انتي خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك غير في كما من قبل في كل إنه معك ولا, إنه ولا إلى من ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك لك وللذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فلو كان من القرون من قبلكم اولوبقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم المتبع الذين ظلموا ما اتلفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك كلام لان جنن من الجنه والناس اجمعين وكلنا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ان عاملون وانتظر ان منتظر والله غيب السَّمَاوَاتِ والأرض وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأمر كله فعبده وتوكل عليه وما ربك بغافلين عما عم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا قرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسان القصص بما وحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبليل من الغافلين إذ قال يوسف لي أبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبهم والشمس من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين يفقولوا لا يوسف وأخو أحب إلى ابن مننا وإحنا إن صبتن إنابنا لفي ظلال مبين وقُتِل يوسف واطرحوا أرضي خلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قام صالحين قال قائل منهم لا تقتل يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتوا فعلين قالوا يا بنا ما لك لا على يوسف وإنا له لناصحنا أرسله معنا غدي يرتع له قال إني أن تذهب أن لا أن غافلون إنا إذا لخسرونا فلما ذهبوا به جمعوا أن يجعلوا في غاية الجب وحينه إليه لتبينهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشا أن يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نسبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكلوا الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصهم دم كذبت قال بل سوألكم أنفسكم ما من أنفس جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارتهم فارس الواردة وفعلا دروا وقال يا بشر هذا غلام وشروا بضاعة والله عالم بما يفعلون وشروا بثمن بقس دراهم فيه من الزاهدين فقال الذي شرهم من مصر مثوى <مثلا> وعسائهن فعنا ولنتخذه ولندو وكذلك مكنا في الأرض وليعلم ومن تويل الحديث والله غالب على أمرين ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولمَ برع شدة أتىنا وكذلك نجزي المحسنين وراء التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ألا معاد الله إن وربي أحسن مثواي إن ولا يفلح الضالون ولا قد همت بهم بها لولا الرّابرها نربي كذلك لنصر فعن السوء والفحشاء إن ونعبادنا مخلصين سبق الباب وقد تقم صوماً دبر والفا يسجد الباب قالت ما جزاء من أراد سوءا إلا أن يستجنا وعذاب آليم قال. أي راودتني عن نفسي وشائلا شايل من أهل يا إن كان قميصو قدمين قبولين فصلقت وهو من الكذمين وإن كان قميصو من دبلين فكذبت وهو من الصادقين فلما راقم يصو قدمين دبلين قال إنه من إن من كيدكنا إن كيدكن عظيم وسوف أعرض عن هذا واستغفر لي لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوات في المدينة المرأة العزيز تراود فتاه عن نفسي قد شغف حبا إن لنا رها في ظلام مبين فلما سمعت ببكرهن أرسلت إليهن وأعتدت وأعتدت لهن متكأ وأعتد كل واحدة منهن سكينة وقالت خرج عليهن فلما رأينا وأكبرنا قطعنا يديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملكون كريم قالت فذلك الذي لم فيه ولا قدره عن نفسه فاستعصم صم ولا يفعل ما أمره ولا يُسلّم ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإن تصرف عني كيدونا صوب إليه إنّا من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عن كيدونا إنه هو السميع العليم ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسلونه حتى حين ودخل معه السجن فتاني قال أحدهم إني أراني عصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي زان الطير من هنا بنا بتويل نراك من المحسنين قال لا ياتيكم طعام ترزقاني إلا نبتكم بتويلي قبل ان ياتيكم هؤلاءكما مما علمني ربي إني تركت الا قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة كافرون واتبعت ملة ابائي ابراهيم و ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دوني اسم اسماء أن سميتموها أنتم آباءكم ما أنزل الله بهم من سلطان ان الحكم إلا لله امر لا تعبدوا إلا الهه ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكم فيسكر رب خمر وأما الآخر فيؤسلب فتأكل الطير من الرس قضي الأمر الذي في السفتيان وقال الذي ظن أنه ناجٍ منهم أذكرني عند ربك فأنسى الشيطان ذلك ربي فلا بيث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمانية كلهن سبع نجاف وسبع شوم خضر خضني وخلايا بساتي يا أيها الملؤ أفتوني في رؤيا إن كنتم من تعبرون قالوا أضغطوا وما نحن بتويل وقال الذين جمنهم أذكر بعد أممتي أنا ونبيكم بالتويل فأرسلون يوسف ويوسف يقافتن في سبع بقرات سمانية كلهن سبع نجاف وسبع شوم اخرى يا بثين لعلي ارجع الى الناس يعلمون يعلمون قالت ازرعوا سبع سنين دابا فما حصلتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع سنين جداد وكلما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاص الناس وفيه يحصرون وقال الملك اتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فسأله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن إن ربي بكيدهن عالمون قال ما خطبكن يوسف عن نفسي عليه من حصل حق نفسي من الصادقين بالغيب. وأن الله لا يهديك إذا الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني بي أستغلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فحرفهم هم لهم ولمَّما جاهذون بجازين قالتون لكم من نبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عن أباه وإن لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى هم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا المعنا خان نقتل وإنا لوحافضون قال لا منكم علي إلا كما من تكم على أخي من قبل فالله خير الحافظين وارحموا الرحمين ولما فتحوا وتعاونوا جدو بضاعة وردت ليهم قالوا يا أبانا نبغي. هذه بضاعتنا إلينا الينا ونميرانا ونحفظ غانا ونزداد لذلك كي نباهي ان ذلك كينوه سيد قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله بي الا تاتنني به الا يحاط بكم فلما اتوا موثقا قال الله على ما نقول وكيله وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهن ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه ولد علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف إليه أخا قال إني أنا أخوك فلا تبتيس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخي ثم أذن مؤذن أيتوا العير إنكم لسارقون قالوا وقبلوا عليهم ما لا لتفقدون قالوا نفقدوا صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسه في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤ إن كنتم كذبين قالوا جزاؤ ما وجد في رحل فهو جزاؤ كذلك إلا إياه شاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إيه سرق فقد سرق خلوا من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم قال أنتم شر المكان والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن لوا بن شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إننا لا من المبشرين قال ما الله أن نخذ إلا ما وجدنا متاعنا عندنا إذا لظالمون فلم يستيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرون أن باكم قد أخذ عليكم الله ومن قبل ما في لي الله بيكم فقولوا يا أبان إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي قبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم عن أنفسكم أمرهم فصبرون جميل عسى الله أن يأتي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يأسف على يوسف وبيضط عيناه من الحزن فهو كظيم قالت الله تفتأوا تذكروا يوسف حتى تكون حرضا لو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بسي وحزني إلى الله وأعلموا من الله ما لا والسنة أن الضل وجنا مزجات زجات فافعلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال العلم ما فعلتم يوسف وأخي إذ أنتم جاهلون قالوا أينك لا أنت يوسف قال أنا يوسف هاذاخي قدمنا الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع جر المؤمنين قالوا ت الله لقد اعترك الله عينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يظهر الله لكم وارحموا الرحمين ذهبوا بقميصها فألقوا على وجه أبيتي بصيرة وأتوني لا أجد لولا أن تفندون الله إنك ما أنزل البشير القاو على وجهه فارتدى بصيرا قال لما قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا بني استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال سوفاء استغفر لكم ربنا إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا عليه سفاه وإليه بوي وقال دخلوا مصر إن شاء الله أمينين ورفعا بوي على الأرض وخرجوا له سجدوا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها رب حقا وقد أحسن بي ذخرجني من السجن وجاء بكم من البذينين بعد أن نزغ الشيطان وبيني وبين إن رب يطفئ لما يشاء إنه هو العليم الحكيم قد هاتي تني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات وارضي عن التولي في الدنيا والاخره توفني مسلم ومحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوح إليك وما كونت لديهم إذا جمع أمرامهم من كرونا وما أكثر الناس ورمح الصليب مؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين وكائين من آيات في السماوات وارضي أمرون عليها وهم على معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فأمن أنت يوم غاشية من عذاب الله واتتهم الساعة بقتوى لا يشعرون قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن التبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النوح من القرة ففللا يسي الاضف ظرك كان عاقبة الذينا من قبلهم ولادار الاخرات خير الذي انتق فلا تعقل حتى السيا سررس وظن أن قد كذيب جااء نصوننا فنج من النشاء لا يرد ماسنا عليهليقوم مجلين قد كان في قاصص عبراة الليول الباب ما كان حديث يفترا لكن تفصيق الذي بين ده وتصيل كل شيء هده ده رحمة اللقمي يؤمن الله مستوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل جنيلاً مجرم مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين لتنينه الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولوا أذا كنا ترابا في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك ك الأغلال في عناقيم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإستعجلونك بالسيئات قبل الحسنات وقد خلت من قبلهم المثلات فإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لو لا أنزل عليهم من ربه إنما أنتم منذر ولكل قوم من هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيل الرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن مستخفين بالليل له من بين يديه خلفي يحفظون أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرون ما بأنفسهم واذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ولي والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويصبع الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط إلى الماء يبلغ وما هو, هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولان يسلم من في السماوات والأرض طوعا وكره وظلالهم بالغدوى والاصيل يقول مر بالسماوات والارض قولوا الله قل من دون الله يملكون لأنفسهم ولا ضرا قل سبحان الامم والبصيره ام تستوي ظلمته والنور ام جعل لله شركا خلقوك خلقا فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالته اوليته بقدرها فاحتملت السيل زبد الرابيه ومما يوقدون عليه في النار ابتراحه ليتهم متاع زبد متر كذلك يضرب الله الحق والباطل فام زبد في هذا جفاء وما ما ينفع الناس فلم كتب في الارض كذلك يضرب الله الامثال الذين استجابوا لربهم بالحسنى والذين لم يستجيبوا لولوا أن لهمنا في الارض جميعا ومثلهم معه ونفتدوا به اولئك هم سوء الحساب ومواهم جنم وبئس المهاد اسمن علم انما انزل اليكم من ربك الحق فمن هو اعمى إنما يتذكر اول الالباب الذين ينفذون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يصلوا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء ربهم وما قاموا صلاه مما رزقناهم سرا وعانيه وهم يدرون بالحسن في لهم عاقبه الدار جنات عدن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم الله من بعد ما لا رضي أولئك لو ولا مسّوا الله اللهم إبرص طرصة يشاء ويقدر قدير وفليح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذي كفر لو لم ينزل عليه آية من ربي. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا ومن الصالحات الطوباء ومفسد ما مآب كذلك أرسلناك في أمتي قد خلت من قبلها أمم لتلو عليهم الذي أوحينا إليك ومكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآن سُيرت في وقطعت في الأرض وكل ما لللهجميععة. فلم يز الذيناعمل لو يشاء اللهله الناس جميععة ولا يزال الله لا يخلف الماد ولاقال سزبيؤصللم من قبللك كفااميتذ كفوز ما خط ف كيف كان عيقاب أفان قاعاكل نسي بما كسب جعل للله شركسموم أ تنابيون و بما لا علم في الأغم بظال من قبة الزين للذ كفروا مكروم وصدد عن السبين و هي يضل الله مثال الجنة التي علمت قوما تجري من تحتها إنها رؤوكونها دائم وظلها تلك عقبة الذين التقوا وعقبة الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما ومتى نعبد الله ولاوشي كبيري إلي أدعو إليه ماب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن تبعته ومن بعد ما جاءك من العلم مالك من الله موليه ولا واقف ولا قد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلناهم أجواء وذريعة وما كان لرسول أن يأتي بآيات الله كتاب الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب وإما نرينك بعض ناهدوم وأن توفي إنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو لم يرو أن ترث الأرض من القصور من أطرافها والله يحكم لا معتقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبله فللله المكر جميعه علَمُ ما تكسبُ كل نفس وهو سريعُ الحساب وقد مكر الذين كفروا كفى بالله شهد من قبله فللله المكر جميعه علَمُ ما تكسبُ كل نفس الذين من قبله فللله المكر من قبله فللله المكر جميعه علَمُ ما تكسبُ كل نفس وهو سريعُ الحساب وقد مكر من قبله تدني على ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من ظلمت إننا نذكرهم بأيام الله إن في ذلك آيات لكل صبار يشكر قال موسى قومي ذكرني مت الله عليكم إذا أنجاكم من أنفس رعاي سووا لكم سوءا عذابا ويستحيون يساءكم وفي ذلك ظلاء من ربكم عظيم ويتذن شكرتم من وقال موسى إن تكفروا أنتم من في جميعا الله غني حميد ألم يأتكم أولئك من قبلكم قوم حموا عاد وَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْ لَا يعلمهم من الله جاسلوم بالماين فوم فيي مقالوا إن ك فنا بماسلبي وإنا في بشكل منما تدون فِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا ترسون مُرِيبًا قَالَتْ فطل السماة رضكم يفيكم منذ بكماخرق منجل مسمة قال إننا وسولين لنخرجنكم من أرضنا ولا تعودن في ملتنا فهو حالهم رضوا من ذلك الظالمين ولا نسكننكم ارضنا من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد مستفتحوا عقاب كل جبان عنيد من ورائي جنم ويسقى مما هي انصديد يتجرعون ولا يكاد يسغه ويتهنون من كل مكان وما هو بميت ومن ورائي عذاب غلي متل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد يشتد به الريح في يوم العاصف الا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك وضلال بعيد الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وهو الله جميعا فقال الضعفاء هؤلاء استكبروا إن كنا لكم تبعا فعن تؤمنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو الله لهديناكم سواء ونعلينا جزيعا صبرنا ما لنا مما حيص فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم بعد الحق ووعدتكم فخلفتم مكانا لي عليكم من سلطان إلا إلا أن دعوتكم ولو أنفسكم ما أنا بمصلخكم وما أنتم بمصلخين إني كفرت بما من قبل إن الضالين عذاب من فيها, فيها الله كلمة طيبة طيبة في كل حين الله ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجدثت من فوق الأرض ما لا منهم قراب ثبت الله الذي آمن بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يضلل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفر وحلف وقام دار البواجع إنما يصنع وبيس القرار وجعلوا لله أن لا عن سبيله قلت متّوفى إن مصيركم إلى النار والعباد إلى الذين آمنوا وقموا صلاة ويوم يفقه رزقناهم يتم من قبل ولا بيان فيه ولا خلل الله من وَسَخَّرَ لكم الشمس والقمر داها وَسَخَّرَ وسخر اللَّيْلَ الليل والنار مِنْ من كل ما وَإِنْ تَعُدُّوا عند اللَّهِ الله لا إِنَّ إن الإنسان الأضلوم كفر قلت قال إبراهيم ربّي علاذ البردآ من أوجدني وبني وبني أن أعبد الأصنام ربّي إنهم أضلنا من الناس فما أنت بعاني فإنو مني ومناصلي فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا من, مرزقهم. مرزقهم من ربنا ما وما وما الله من في, في الحمد الذي إن ربنا سميع الدعاء وبيجعلني مقيم صلاه و من ذريت يربنا لي ولي والدي ولي المؤمنين يوم يقوم الله رافلا عما أنزل ضلمنا إنما يؤخرون يوم ينتشخس فيهن لا بصاحب مطيعين لا يرتدوا لينطرفوا في دتهم وانذير الناس يوم يأتي منعذاب فيقول من من في كيف عند كان منه فلا الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وترى المجلمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيرهم من قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرات الكآيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا يُلْهِمُ الأمل فَسَوْفَ يعلمون وما لك من القرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستخرون وقالوا يا أيها الذين رزل علي الذكر إنك مجنون لما تأتين بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو نحافظون ولقد أفصلنا من قبلك في شيء وما من لا كذلك في قلوب لا وقد الأولين وما يأتيم من من كل شيء إلقاء رجيم إلا من استلقى السمع فتبعه شهاب مبين والأرض مدناها والقنا فيها رواسي ومنبتنا فيها من كل شيء مزول وجعلنا لكم فيها معائش والاستغلال وبرازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزل إلا بقدر معلوم برسن الرياح لواقعة فأنزل من السماء ما أنفسقينكم وما أنتم له بقازين وإننا نحن نحيي ونموت ونحن الورثون ولقد علمنا المستقدين منكم علمنا وإن ربك إنه خلقنا من, من خلقنا من قبل قال ربك كل الملائكة إني خالق من من صلصال من حميم مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقاموا لوساجدين فسجد الملائكة كل ما جمعون إلا إبريس أبى يكون مع الساجدين قال يا إبريس لك ألا تكون مع الساجدين قال لما كل أسنود لبشر خلقتهم من صلصال من حميم مسنون قال فخرج منها فإنك رجيم وإنا عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظري إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما ويتني لوزينا لا إلا عبادك من المخلصين قال هذا صراط عريض مستقيم إن عبادي ليس لك من من وإن جنما لم يدم أجمعين لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون لندخلها بسلام آمنين ما في صدورهم من غل إخوان على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصابه وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبيهم عن ضيف إبراهيم يدخل عليه فقالوا سلاما قال إن منكم مجنون قالوا لا توجل إننا نبشرك بغلام من عليم قال بشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بحق فلا تكمن ربي إلا الله قال قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انه رسلنا قوم مجرمين إلا اهل الوطن انا لم نرجو مجمعين الا امراه وقدرنا اننا لمن الغابرين فلما جاء الى لوط مرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بالجيناك بما كانوا فيه يمترون واتيناكم بالحق واننا صادقون فاسلم بها بقطع من الليل واتبع دبرها وما لا التفت منكم احد وامضوا حيث تؤمر وقضينا الى ذلك الامر أن ندبر هؤلاء مقطوعين مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون قال ان هؤلاء يضي في فلا تفضحوني الله ولا تحزنوا قالوا اولا نناك عن العالم قال هؤلاء بناتهم كنت فاعلين الامر كانون في ساقه و فقد مصح مشدين فج عليهاس فيلو طررننا حِجَارَةً مِنْ التمين سجيل فِي في لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّا لابيسبيل مقي ان في ذلك لآيات منهم لا لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن وإن كان صحاب اليك العظالمين ف تقنا من وإما لا بإما من مبيين ولاقد كذصحاب الحجل المسلين اتنا مااتنا كان على مدينين ووكه الجبال ببيوت فما ما انعذب لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم فقد نحكل للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين يجعلون القران ايضين فاوربك مثلا ومجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض على المشركين انك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الهانا خرف سوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم اتامر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من ومن عبادي فانذر أن هو لا إله إلا نفطقون خلق السماوات ورب الحقت على عما يشريكون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأعماق خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تكونوا ولكم فيها جمال حين تريحوون وحين تصلحوون فتحملوا فقال لكم إلى لم تكونوا بلغين إلا بشقلا فسيئ إن ربكم رافض الرحم بالخيل والبغاء والحمير يتركبون وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله يقص السبيل ومنها جائر ولا إشآء لهدأكم جمعين هو الذي أنزل من السماء ما لكم من شراب ومن شجر فيه تسيمون يوم بت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والعناب من كل ثماره إن في ذلك لا يتلقون يتفكرون وسخر كم والينا ونها روشمس والقمر في ذلك آية في الغضب الوان وإن في ذلك آية لقوم يذكرون و الذي سخر البقرة يقولون لحم من وحش ينتلبسون وترفل كما واخر تبتهم من فضله ولي تبتهم من فضله ولا علق والله من يلي يلي يلي لا جرى ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ان ولا يحب المستكبرين واذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم الأولين يحمل يوم القيامة والأوزار الذين سا ما يزرن مكر الذي من قبلين فتولونا ومن قواعد من فوقهم واتاهم عذاب حيث لا يشرون ثم يوم القيامه خصيم ويقولون ان الذين كنتم فيهم قال الذين وترلم ان خزي يوم السوء على الكافر الذين تتوفاهم ملائكه ظالمين انفسهم فالقوس سلام ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا باب جهنم خايدين فيها فلبيث سمتا والمتكبرين وقيل للذين ماذا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسناتهم ولدار الآخرة خير هو لنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين توفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنه بما كنتم تعملون الهنظرون إلا ان تاتيهم الملائكه او ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم من المنافقين وما عملوا حق بهم ما كانوا به سازمون وقال الذين اشركوا شاء الله ما عبدنا من دون من شيء نحن ولا باؤنا ولا حضرنا من دون من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وحده لا من يضل وما له من بالله الله من منحق ضلا فسي الدي ف ظوق فكااقبة مكذبين انتحصلدا فإن الله هدي يظل وماهم من صين بااقسمبل دا لابع الله متبل بعد على حق لكن نثر الناس لاعلم لي ب لو الذي يلفنا في ولي وا أنه كانكا بماقول لشنا أنقلكم في يكون والذ عجل الله من ضظول ملابوي أنه في دون حصل ولاجلاخ تقول كانعلم الذي اين الله بالله وبمرضاته ومن عذابه حيث لا يعشرونه ويأخذهم في تقلب فما هم بمعجزين ويأخذهم على تخوف فإن ربكم هو الرؤوف الرحيم قل من ما خلق الله من شيء يتفيء ظلاله عن اليمين والشمائل سجدة لله يوم داخل ولله يسول ما بالسماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويسألون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما إله واحد فيا فرهبون ولو في السماوات ولا في غير الله تتقون وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم ثم كشف فريق منكم يرب من يشركون ليكفروا بما اتيناه فتمتعوا وشكروا تعلمون ويجعلون لا يعلمون مما رزقنا وملل الله لترسلن آنما كونت وترسلن ويجعون الايام تسبحانه ولهما ماشتهون وينابش لاحدهون بالونثا ضل من سوء ما بشرا بي ايمسكوا على هون ما يحكمون الذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء واللاي مثل الله الناسب ما ولكن يستخدم من قبل تابلايت بينا و و الله بعد إن في لكم فيلا مما في بطوني من بين فرثي ودم اللبن خالصا سائغ للشريبين ومن ثمرات النخيل ولا نبي تتخذون من مسكرة ورزق الحسن. ان في ذلك آيات لقومي يعقلون. ووحي ربك نحن ينتخذون الجبال بيوت من الشجر ومن ما ثم كل من كل الثمرات فسلكي سوب ربك ذلولا. خرجوا من بطوني أجراب مختلف الوان في شفاء للناس. إن في ذلك آيات لقومي تفكرون. والله خلقكم ثم ترفعكم منكم يرد للعمر لكي بعد من شيئا ان الله عليم قدير فالله فضل بعضكم على بعض في رزقكم في براد ملكت الله يجهدون الله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ورزقكم من طيبات اف بالباطل يمنون بنعمه الله يكثرون ويعبدون من ما لا يملكون اسقا من السماوات ولا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله امثالا ان الله يعلم لا تعلمون ضرب الله مثلا لا يقدر على شيء ومرزقنا من استحسن فهو ينفقون الحمد لله لا الله لا على شيء معاددلي و صلاطي مستقيم بلله يغب السماة اضضيم ووسعةاتلك البص واوقرب انله على كل شيء قد الله خرجكم منطيوم ماتكون عن شي جعلكم سصله في تعلم تتكون لم ي صخ في جو السمااء ما مسكون ال الله إن في من ببيوتكم سكن وجهعل لكمجل للنابيوت تستخفون ماضاانكم يماتكم من والله لكم من سكن لكم من ویان فهون عمت الله ثم ينكرون واكثرهم ويوم نبعث من كلهم شهيدا ثم لا يذل الذين كفروا ولو مستتبون ويدارا الذين ظلمون عذابا فيلخسف عنهم من ظرور ويذارا الذين اشركوا شركاء قل ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونك فالقويلين قولا إنكم كاذبون وقول الله يوم ما وضلا من الذي كبروا صلعا عن سبيل الله زلنا وعذابا فقرع ذبيب ما كانوا يمسلون ويوما نبعث في كل شهيدا عليهم من بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك شيء وود ورحمه وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل ويشترى وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكى والبغي يعظكم على قالوا بعد الله اذا اعتدتمات انقضوا ايمانكم على التكيد ورجعتم والله عليكم كثيرا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين نقضت غزلان من بعد قوتنا ان كان فتتخذوا ايمانكم دخلا بينكم ان انكن امه هي اربا من امه إنما يبلغكم الله به ولا يبين لكم من ما في تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا ما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم الله انما عند الله إن ما عندكم عند الله باق ولا ما من من غير الذين فلا نحيينا وحياته طيبته ولا نجزي انه مجرم ما كانوا يعمل فاذا قرات القران ان سلطان على ما والله اعلم بما ينزلوا قالوا انما انت مفطر بالاكثرون لا يعلمون قلنا من ربك الحق مثبتا الذين امنوا وهو بشران للمسلمين ولقد علموا انهم يقولون انما الذي لا الله انما لا من كفر لما ولكن. ولكن من شفاع الكوفيين فلان فاعم غضب من الله و لمعة عظيم ذلك من النمستحب الحياة الدنيا على الاخرة وان الله لا يهدي قوم الكافرين ولا يكرمن طبع الله وقلوبهم وسمعهم بصلاه ولا يكلوا غافلين تاجروا من في اخرتهم الخاسرين ثم من ربك الذين هجروا من بعد ما فوتين وثم جهلوا وصبروا ان ربك من بعد غفور رحيم ويا كل, كل نفس تجادل عن النفس كل نفس عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثالا قيئا كانت اميته مطمئنة تأتي من كل مكان فكفرت بأن الله يفادا الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولا جاءهم رسول منهم كذوفا خذوا معذوب مظلوما من رزقكم الله حالا طيبة وشكروا نعمة الله إن ما حرام می‌کنیم تا ودم حرم خنزیر و ما ویل الله غفور الرحیم لما تصفوا السینتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترؤوا لتفترؤا الله الكذب إن الذي تفترؤا الله الكذب لا يسلحنا متاون من قبل وما ضرنا ولكن كانوا ثم إن ثم بعد غفور في, في من إن ربك كيعلم منهم من يوم القيامه في مكان وفيه يختلفون ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتهم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولا انصبرت لو خير الصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنور يوم من اياتنا انه البصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الذين يتخذون من دوني وكيلا دري من حملنا مع نوحين إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا في الأرض مرة تين ولا تارون كبيرة فإذا جاء وعد أولى وما بعثنا عليكم عبادا لنا وليباسين شديد فجاسوا خلال الدجال وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم كرته عليهم وما بدنا لكم بما وجعلناكم أكثرنا نفيرا إن أحسنتم أحسنتم من أنفسكم وينسات فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوع وجوهكم وليدخلوا خلوا كما دخلوا أول مرة وولي تبيرو معال وتبيرا ربكم أن يرحمكم وأنعتم عدناء وجعلنا جنما للكافرين هذا قرآن التي يقوى ويبشر من ينذر صلحته إنها وجلة كبيرة الذي لا يه بالخطةلو معابلي مو لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا كان انسان عجولة وجعلنا الليل والنهار فمحونا الليل وجعلنا النار مبصرة لى ها ر ياتي ف محونات لييد جنايات النناال بصيرة ليبتفض بتفضل منرضكونعلم مععدد السينير وال الحساب كل شيء فصلنه تصلة وكل انسان الزننا طائرة في عنك وخيدلو مقيمة كتابية قوش نقل كتابك كف نفسك ال مع حبة تداف بصيرة. من كان يريد العاجل تعجلنا لو فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جنما يصلم مذموما حورا ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيا وهو مؤمن فهؤلاء كأن سعيهم مشكورة كلن مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطا ربك محضورة أنظ كيف فضل بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة لا تجعل مع الله لا نا خلفا مذموما مخضولا وقد ضرب كان لا تعبدوا إلا ياأو بالوالدين يحسن إما عندك الكب لا وفي قل رب كما رب ربكم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان غفورا حقا ولا المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان كفورا رحمة من ربك ترجوها فقل لهم ولا تجعل إلى ولا كل إن ربك يشاء كان خبيرا بصيرا. ولا نحن نرزقهم كان خطان كبيرة. ولا تقربوا زنا كان فاحشة ولا قال الله لولا الحق وما قتل مظلوما فقد كان منصورا ولا تقربوا ما هي احسن حتى يبلغ اشده كان مسئولا واوفوا كيل اذا كنتم ذلك ولا تقف ما لك كان انك كل ذلك كان ذلك ربك ولا في ربكم تقولون قولا ولو كان الهاتون کمال قولونا ایدلله بتغوي دارتش سبیل سبحان و تعالا عما يقولون علوان كبيرات. تسبحنا والسموات والسبع والأرض ومن فيهن وهم من شئ لا يسبحون بالحدي ولكن لا تفقون السبيحة مننا وكان حليما غفورا. وإلى قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالخطب الحجامة مسبورا وجعلنا على قلوبهم كينثا أي نفقه و على كيف خلقا في صدوركم فسيقولون من يوعدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسا ويقولون متى قل عسى يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد وتقنون إلابسوا من الله قليلا وقل إباد يقول التي هي أحسن إن شيطان ينزل وبينه إن الشيطان كان للإنسان عدوه مبينا ربكم عالم بكم إياه شيرحمكم أو إياه شيعذبكم وما أرسلناك عليهم كي لهم عالم بكم في السماوات والأرض ولا قد فضلنا بعض النبئين على بعض واتين داود زبورا كل دعوة الذين زعمت من دوني فلا يمكنكش فضور لعأنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يوم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويقافون عذابك ان عذاب ربك كان محذورا من قرئت الا نحن مؤلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا جريلا كان ذلك في كتاب مسطور وما منعنا ان ننزل بالايات الا انكذب بها الاولون واتينا ثم دناقه مبصره فضلموا بها وما نرسل بالآيات الا تخويفا واذا قلنا لك ان ربك حاطب الناس وما جعلنا الؤي التي اريناك الناس وشجرة المرواته في القران وان فما يزيد الا طغيان كبيرا واذا قلنا قال لمن قال كم جزاء ام موفورك من استطعت بهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركم في الاموال والاولاد ويعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرور ان عبادي ليس لك سلطان وكفى بربك وكيلا طبوكم الذي يذلكم في البحر تبتوا من فضلي انه كان بكم رحيما واذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون الا اياه فلما ننجاكم الا البر اعرضتم وكان الانسان كفورا افاهمن انتم جانب او يصيب عليكم حاصما ثم لا تجدوا لكم وكيلا اما من انتم ان في ارضه الاخرى من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم به ولقد كرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيله يوم ندعو كل اناس امام فمن اوتي كتابه بيميني فهؤلاء يرون كتابهم ايضا وان كان في هذه اعمى فهو في الاخره أعمى واضل سبيل وان كادوا عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك قليلا ولولا ان ثبتناك لاقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لا دقناك ضيع الحياه وضيع لا تجد لك عينا وان كادوا من الارض يخرجوك منا واذا يلبتون خلافك الا قليلا سنه من قد قبلك من رسلنا ولا تجيد لسنتنا تحويلا اقيم الصلاه الشمس الى غسق الليل وقران كان مشهدا هو تهجد بينها فيت لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً قل ربي أدخلني مدخل صدقي وخرجني مخرج صدقي واجعلي من الذين كسلطاناً نصيراً وقل جل الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهقاً وننزل من القرآن ما وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيل الظالمين إلا خسارة وإذا نعمنا على الإنسان يعرضه وناهى بجانبه وإذا مسوا شرولاً يوسون قل كلي يعملوا على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيله الذي ثم لا تجد رحمة إن كبيرا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله ولو كان بعضهم بعضهم ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فاباكثر الناس للكفره وقالوا لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخل وعنب فتفجر لنا خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كي سفنا او تاتي بالله والملائكة قبيلة او يكون لك بيت من زخرف نوتق في السماء ولنؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب سبحان ربي هل كنت إلا بشر وما منع الناس ان في ارض ملائكه يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول وكف بما ليس بيني وبينكم من نكن بادي قبيرا من بصيره ومن يد لو فهو المهتدي ومن يضل فلن على وجوههم يوم وبكم كلما خابت زيدناهم سعيرا ذلك جزاء خلقا خلق وَلَقَدْ ولا قد آتينا م ساعات بين في السساء الجااء فقال فيعون إن ظ نك ممسورةلا قدعا تم عنزلها ولا إ رب السماات رضي بصاءإ ظ ن كيفقول المسبورةرا س فيزوم منرض غرقنا مِنَ, من جميع واعوذ الرحمن أيما تدعو فلو لا الحسنى ولا تجعل في صلاتك ولا تخافت بها وبالتري بين ذلك سبيل وقل الحمد لله الذي لا نشتد ولا من شريك في الملك ولم يكن له يوم ينذل ويكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر لي بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملوا الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكفين في ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمتان. تخرج من افواههم يقولون الا كذبه فلعل كباخع نفسك على اثار من لم يؤمن بهذا الحديث ان جعلنا ما لا وزينت الاله لنا بالوهم ايوم احسن عمله واننا ان نجروز ام حسبت ان اصحاب الكافي من اياتنا عجبا اذا اول فتيه الى الكافي فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ في رب ان بين اظلم على الله ثم ما ما عبودون إلى الله فأووا كافيين شور لكم ربكم بالرحمه ويهي لكم من أمريكم مرفقا وترش الشمس إذا طلعت زاروعان كفيم ذات اليمين وإذا غربت قرظ مذات الشمال وهم في فجوت من ذلك من آيات الله ميهد الله فواله متى ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا ما يقاض ومرقود ونقول مذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق بالوصيد لو الطلاع عليهم لو الليت من منه منهم فراروا ولم ليت منهم رعبا وكذلك بعض يتساءلون من قال قائل ومنهم بعض يومين قال ربكم أعلم بما لبستم فبعث أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظري وازكها طعاما فلياتكم بريص من وليت الرطف تقف ولا يشاررا النبيكم أحدد إناي إن لي يرجكم او ييعيدكم في التي ولا تطحنا ده وكذلك عثرناعام يعلم أن عدلهحقق عة لا غغيببة في اي تلاز و منه مر فقالوا بينعا لي رب علم بين قال الذيناقللبوعنا من تخذ الن عليهه السدةقول لا ترببي كل قول خستسااد كلرجة بغيبكون س وتا منهم كلم رب علمبعدة مععلم إلا قال ربي لأقرب من هذا ولا بث في كهفين ثلاثمائة سنين وزاد تسعة قل الله أعلم بما اللبث لو غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دليم ولي ولا يشرك في حكمه أحد واتلو ما أحيي لك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دليم التحد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عينك تريد زينة ولا صرد قوائيس ثيث يغث بما إنك المهلش الوجوب بإس الشراب وسات مرتفقة إن الذين آمنوا عمروا صلحت إن لا نضيعوا أجر من أحسن عمل لا إكلا مجنة عادلين تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من السائل ومن ذابي ويلبسون ثياب الخضرة ويلبسون ثياب الخضرة من سندس ويسبرق ممتكين فيها على الأرايك نعم الثواب وحاسونت مرتفقة وضرب لهم مثل رجلا جعلنا لاحدهم جنتين على ب وحففناهما بنخي وجعلنا وما يحاور وانا اكثر منك ما لو اعزنا فراء ودخل جنته وهو ظالم اليسي قال ما ظننت بي لهذه ابدا وما ظن السعته قائمه ولا يردت الى ربنا جدا نخيرا منا منقلب قال له صاحبه وهو يحاور وكفرت الذي خلقك من تراب ثم من نقطه ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي أحدة ولولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا إلا بالله ان ترني انا قل منك ما ولدا فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويرسل عليه من ويقاوية عن عروشها ويقول يا ليتني لمُشرك بربي أحدا ولم تكن لوفياتي ينصرون من دون الله وما كان منتصرا هنالك ولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقاب وانضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن إنزلناه من السماء فاختلط طبي نبات الأرض فاصبح عشما تذور الرياح وكان الله على كل شيء مقدّرًا المال والبنو زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل ويوم نسير الجبال وترى الأرض بازقة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منه أحدا وعريضوا على ربك صفّل لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة من بلزمتملّن جعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ويقولون للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجلف فتقنا من ربي افتتخذون وذريه اولياء من دوني وهم لكم عدو بيسد الظالمين ابدا ما اشهدتكم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسكم ما كنتم تتخذون المضلين عادا ويوم يقول نادوا شركائي الذين ازعمتم في دعاون فليس يجيبون ومجنبون موقعه ورأى المجرمون النار فنو عنها هاه لا قد صلّفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منعناه سئوم منه إدّجاء أم ندا وإستفوا ربهم إلا إلا أن تتيوم سنة ولنا وياتيوم عذاب قوب ولا ومن ينصر المؤمنين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروه زوا ومن أعظم ممن ذكر أبيات ربي فعرض عنه ونسي ما قدمت تداو إننا جعلنا على قلوب ما كنّت هو هو في أذان وقرى وإن تدعووا ربك غفور ذو الرحمة لو يأخذون بما كسبوا لهم عذاب بل لهم موعد لا من دوني ما يلوث القرآن لكن لما ما وجعلنا موعدا وإذ قال موسى لفتائه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما حوتا وما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتؤاتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال أرأيت إذا وين يصفت فإني نسيت الحتوما وما انساني الا شيطان أذكر واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على اثار ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتانا ورحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال لو موسى هل على أن تعلمني مما لم ترشد قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط بيخبر قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فين اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك من ذكر انطلق حتى إذا ركب في السفينة غرقها قال اخرقتا لتغرق لا لقد جئت شيئا امرا قال الا ما إنك انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسره فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتل لو قال قتلت نفسا زكية بغير نفس فقد جئت شيئا نكرا قال الا ما لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال انزالتك عن شيء بعده فلا تصاحبني قد بلغت. من دوني عذرا فانطلق حتى إذا تاه على قريه استطاعوا لا فبويضيفوا ما فيها جدارا يريد هي ان قد قام قال لو شئت اتخذت علي اجلا قال ان فراق بيني وبينك سنبيك بتويل ما لم تستطيع علي صبرا أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فاردت انايبه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان بواه من ان فخشي يريق قوم طيانا وكفره فاردنا ما من زكاته وقرب رحم ما الجدار فكان لغلامين في المدينه وكان تحته كنز له ما كان صالح فارد ربك ايبلغ اشدما مسترجك كنز وما ربك وما فعلت وعن ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا واسالونك عن القرين يقول سادوا عليكم من ذكرا اننا مكنناهم في ومن كل شيء سببا فتبع سبب. سبب. سببا حتى اذا بلغ مغرب في عين حميتا وما وجد عندها قوما قلنا يا ما تعذب وايمان تتخذ فيهم حجنا قال من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربي فيعذبه عذابا و من من كذلك بما ثم لا من دونه ما قوم لا يكادون يفقون قولا قالوا يا درقري إننا يجوج وما يجوج في الأرض فلنجعل ولك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة قال ما مكنني في ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردا أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدف قالا فخو حتى إذا جعلناه رن قال أتوني يفرق لي قطرا فما استطاعوا يضر وما استطاعوا لو نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعل ودكأ وكان وعد ربي حقا فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضه ونفق في الصور فجمعناهم جماعا وعرضنا جنما يومئذ للكافرين عبلا الذين كانت تعيون في قطان عن ذكره وكانوا لا وسممع فتحس الذي كفر يتقض بعد من دنيا ويا ان تداج أن انما الكافنا نزولله كل نبيكم بالغسين عمللا الذي ض ساعهم في الحة الدنيا وومحسبون ان الن يحصل نصنع كليك الذي كفروا بيات ربي ويق ف حقة عملهم ففللا نقييم لو قيياتي وزننا ذلك الجزاء جا بما كفر والاتخذل آياتي وروليزوع ان عن أولكم يوحى لي أنما إلى لكم له فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يعين صاد ذكر الرحمن ربي كعبدا وذكريا إذن عبد ربه نداء خفية قال ربي إني وان العظم مني وشتعل الرأس وشيبه ولمكن بدعاءك ربي شقيا وإني خفت الموالي من وراء و كانت برأتي عاقرا فهب لي من الأدنى كوري يرثني ويرث من آل ربي يا زكريا إن بشرك ربي وقد خلق من الكبائرتي ان قال ك قال ربك هو عليا إنه وقد خلقته ك من قبل ولم تكو شيئا قال رب يجعل لي آية قال آية ك لا الناس ثلاث ليالي سوية فخرج على قومي من حرم فوحي لي من سبيح بكرة وهو عاشيه يا يحيخذ الكتاب بقوة واتناو الحكم صبيه وحلا نمل دون الناس زكاة وكان تقيا وبراء من ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليا وما ولدا ويا وما يموت ويوم يبعث وحيه والقرء في الكتاب مريم إن انتبعت من هريان كان شرقيا فاتخذ من دونه حجابا فرسن لي الروح فتمثل لها بشرا سوية قالت اني أعوذ بالرحمن من كن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا قالت أن يكون لغلام و لم يمسسني بشرا و لم أكو بغي. ان قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبدت بمكانا قصيا فاجا المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنداها من تحتها الا قد جعل ربك تحتك سريريا واهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك وطنا دنيا فكلي واشربي وقريعينا فاما ترين من البشر احدا فقولي انني نذرت للرحمان صوما فلنكلم اليوم انسيا فاتى به قومات تحملوا قالوا يا مريم يا قالوا كان في قال الكتاب وأجعلني نبيا مبارك مباركا كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دون تحيه وبرم بماريتي وأجعلني جبالا شقيا والسلام وعليه وملتوى وما ذلك عيسى بن ماري قولا الحق الذي فيم ترون مكانا لله أي من ولد فإنما كون فيكون وإن الله رب يربكم فاعمدون هذا مستقيم وفختلف الأحزاب من بينهم فويل كبروا من مشاذيهم من عظيم أسمع بهم وبيصير مئتونا لكن يضلون يوما في ظلالهم وبين وأنذرهم من الحسات وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن لنترضى من عليها وإلينا يرجعون وذكر في الكتاب كان صديق النبي إذ قال ما ما لا يسمع ولا بأصيروا ولا يغني عن كشيء يا أبتني قد جاءني من العلم ما لم يتكفّت تبعني أهديك صلاة سوية يا أبتي لا تعبد الشيطان إن شيطان كان الرحمن عصيا يا أبتني أخاف وأني مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولين قال ألا أنت عن آلهتي يا إبراهيم لم تنتين أرجمنك واهجري ملية قال سلام عليك سأستغفر لك ربنا وكنبي حفيه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا من الله, الله كل كان من جناب الطول لئم يوقرنا ونجي ووهبناه من رحمتنا خوارونا النبي وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمره الله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضية وذكر الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا ولا الذين أنعم الله عليهم من النبي من ذريته عادم ومن من حملنا مع نوح ومن ذريته بريء وإسرائيل ومن من إذا تطلع رأي أن يطرح من يخرس الجدوم فخلف من بعدهم فلمن ضاع الصلاة والتبع الشهوات في سفر القوان إلا من تاب التي ها فلك الجنة التي نورث من بعدا من كاتقي وما نتنزول إلا ربك له ما بين يدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسي ربو سماوات وارض وما بينهما وما فعبوده هو الصب الاعبادتي هل تعلم له سامية ويقول الإنسان إذا مات وسوف خرج حيا اولا يكلو الانسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فربك نحشرنا والشياطين ثم نخدرنا محاولا جهنم جثية ثم ننزعن من كل شيء ايوم أيوما شدو رحمن ثم نحن وعلم بالذين هم أولابي أصليا منكم إلا واردها كان على ربك حتما قضية ثم نجد الذين تقوى نذر الظالمين فيها جثية وإذا تطلع ماياته قال الذين الذين امنوا واير فريقين خير ان قاموا واحسنوا قبلهم من قرنهم احسن وثلاث ورئيه والمن كان في الضلاله فاليمدد له الرحمن مده حتى يرى ما يوعدون اما العذاب فسيعلمون من وشر شر مكان واضعف الله الذي وقال عند الرحمن ما يقول ما انما نعد لهم عذابيا ونحشر المتقين الى الرحمن ونسوق المجرمين جهنم لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندى تكال السماء وتفطرنا الجبال أن, دعوا للرحمن ينبغي للرحمن أن, يتخذ ان كل ما في لا ان الذين لهم الرحمن وده. فإنما المتقين وكما قبلهم من, من لهم بسم الله الرحمن الرحيم طاما انزلنا عليك القران لا تذكرت لمن يبشر تنزلا من من خلق الأرض والسماوات العلار رحمة وعنى أرشى السوا لوما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثروة إن تجارب قولي فإن ويعلم السرى وخف الله لا إله إلا هو الأسماء والحسن وهل أتاك حديث موسى ظرانا فقال إله ليمكث إني أنا السنازل علية أتيكم منها بقبس أو أجده على النار يهودا فلما أتى نود يا موسى إني أنا ربك عليك إنك مقدس طوى وأنا ما الله إن عن قال هي ووش على غناوانية في فِي بخلا على قَالَ مسا القاف إذاذا حي انتسقال خداول تخفسانانهاي سييرةلوول وضوم كل الجاح تخ بضاء من غليس إن هي الأخرى نور منياتنا الكةبيفرون ان وط بشي صدل وسلبيبحواوق تم ملي سانقاقول ووعلي وزيرة من الليله روخ وش دوبي هذه وشك في عمليك سبح كثيرله و كرك كثيرا انك كنت بنا بصيرقال قد تي تسوؤلك يا في أحكم على من يفروف رجعناك إلى أمك ولا تحزن فقدلت نفسا فنديناك من الغم وفتناك فطونا فلا سنين فيها لمدينة مديت على قدني يا موسى وصلعتك لنفسي اذهب هب أن تواخوك بآياتي ولا تني في ذكر ذهباء إلى في العون النوطة فقولا لا قول اللين الله ويخشى قال ربنا إننا نخاف وإي عنا عينا وإي يطغى قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى فاتيها فقولا إن رسول ربك أرسل معنا بني سرايل ولا تعذبهم قد لنا كبيئة من ربك والسلام على من تبع الهدى إن قد حيرين أن نذهب أم كذبت ولا قال يا موسى الذي أعطاك شيئا خلق ثم هدى قال قال القرآن الاولى قال الموعن دربی في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم رضاه دوسالك لكم فيها سبل وانزل من السماء ما فاخر النبي ازواجا من نبات شت كلورا ونعمكم إن في ذلك آيات لى منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ولا قد رينا وائتنا كلها فكذبوا وقالت أنني لتخرجنا من ارضنا نبيك يا موسى فلا تي أنك مثلي فجعل بيننا وبينك لا نحن ولا ما كان قال موعدك يا مزينة ما الناس طحه تولى فعلم فجمعنا وثم ت موسى لا تفتروا الله كذبا بعذاب وقد خاب من يفترى فتنا زعمرو منو رون النجم قالوا ان هذان ساحران يريدان ان يخرجاكم من ديكم بسحر ما وذهب بطريقتكم المثله فاجتمعوا كيلكم ثم تصفوا وقد فلح اليوم من السعر. قالوا يا موسى ما ان تقي وما نكون اول من نلقى يخيل اليه من سحمننا تسع فاول في خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الأعلى. والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا ولا يفلح الساحر حيث اتى فلقي الساحر قالوا قال اما ان تلو هذا لكم انه لك كبيركم الذي علمكم السحر فلو قطع يديكم من ولا وصلبنكم ولا وصلبنكم في جذع النخل ولا تعلمون ان يناشد وابقى قالوا انم الذي فطنا فاقضى ما انتقاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انما من ربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهت علينا من سحل والله خير وما ابقى من يترك ربه يموت فيها ولا يحيى ومن يتيمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم درجات العلى جنات وعد لن من تحتها الخالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد اوحينا الى موسى بن موسى في البحر تخاف ولا تخشى فاتبعهم في العون بجنود يغشىهم من ما غشيهم ما ضل في العون قومه وما هدا يا بني قد انزلناكم عدوكم موعدنا في جانب الطول الايمنه ونزلنا عليكم منه والسلو وكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه عليكم رب ومي يحل علي غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى قالهم لهم على اثر ما عجلت ليكرب ليترضى قال فإن قد قدفت قومك من بعدك وضلهم السامري فرجع موسى الى قومه غضبان فقال اقم ألم لمدكم ربكم عدنا حسنا فطار لكم عدو من ايحل عليكم غضب من ربكم فخلفتم قالوا ما اخلفنا موعدك بما لكنا ولكن حمنا من زيته قوم فقد افنافك ذلك القسامري فاخرجنا موعدا ليس له خوار فقال هذا الهكم واله موسى فنسي ففلا يرجعون ولا ضرر ولا نفع ولقد قال امر من قبل قومنا مفتتون به ان فاتبعوني حري عاكفنا حتى يرجع إلينا موسى قال يهرب ما منعك ثريتهم ظلوا تتبعني أفاصيت أمري قال ابن هم لا تأخذ بحجي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني سراي ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا بصروبي فقبضت قبضته من ذلك الرسول فنبت توك ذلك سويتي نسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس فإن لك لن تخلف وأنظر إلى ذلك الذي غل تعاقفه نحدي قناه إنما إلىكم الله الذي لا إله إلا هو وسع نقص عليك من أنبىء ما قل سبق وقد أتيناكم دون ذكر فمن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة أئس الخايدين فيه وسأ يوم اتخافت تنبيهم باسم الله عشر نحن علم ما يقولون اذا يقولون بطريقه الى باسم الله يوما ويسيرونك على الجبال فوق الانسف ربنا نسف فاذا الواقع صصف لا ولا أمت وجولا امته يومئذيه النداء لا يع وجل وخشعت اصوات الرحمان فلا إلا الا همسه يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي عن يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من وما صلحته من فلا يخافون مولا هضمه وكذلك انزلنا القران عربيا وصرفنا فيه من العالم الله الملك الحق ولا تجعلوا من قبل اي قضاء اليك وحي وقرب بزيدني علما ولقد عيدنا الى ادم من قبل فنسي ولن نجل عزمه ودلهم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولي زوجك فلا يخرجا من الجنة فتشقيا إن لك لا تجوع فيها ولا تعرض وأنك لا تظلموا فيها ووسوس له الشيطان قال يا ادم وان على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت له وما سوتهما واتفقا يغشيان على امام وورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم جتاه ربه فتاب عليه وهدى قال بطمنا جميعا بعضكم ببعض العدو فاما ياتي أنكم مني هدى من يتبعه ودا فلا يضل ولا يشقى ومن عرض عن الكريفه ان لهم عيشه ظنكا ونحشرهم يوم قال رب لما حشرت اعما وقد قال كذلك تتكايت نفستك وكذلك اليوم تنس وكذلك نجزي من اسرف يأت ربك والعذاب الاخرة يجدوها ابقا فلم يهدهم كما في مسالكهم ان في ذلك الايات لولين انها ولولا كلمه سبقت ربك لكان لزاما مواجه ومسمى فاصبر على ما يقولون من فسبح ولا ما من لا في من ولا من قبل من السوي ومن اهتدى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدثين الا استمعوهم يلعبون آية قلوبهم وسر النجوى ظلموا هذا بشر مثلكم اففتاتون السحر وان انتم قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو سميع عليم ما قالوا بل افترى كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قرية هلكناها فهم مؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم ففسلوا عن ذكرهم تعلمون جسدا لا يكونوا وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجينا ومن نشاء واهلكنا المشرفين فقد لكم في ذكركم وأنهم كبصوا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدهم اقواما لا تركضوا ارجعوا الى ماوتتم فيه مساكنكم عليكم تساوبون قوريه والالا ان كنتم ظالمين فما زالت تلك دعاوى من, من ولا, عن ولا لا من من كان في لا لا نقول جبرانكم هذا ذكر من معيه وذكر من قبليه فلكرون لا نعلم من الحق فهم معرضون وما من من لا اله الا انا فاعبدوني قالوا اتخذ بين اني وما خلصهم من من دون ذلك نذير جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم يروا الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا طرفتاقنا وما جعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي فيها فيجاجا سوب الا دون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم ناياته الذي خلق الليل كلهم في فلك يسبحون من فإم التفهم الخير من نَفْسٍ نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشري الخير في وَإِذَا ترجعون وإذا رأك كَفَرُوا الذين كفرون يتخذونك الَّذِي هزوان هذا الذي يذكروا آلياتكم وهم بذكر الرحمن يم كافرون قل قال إنسان من عجل إن سأوليكم آياتي فاتستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كتب صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولهم وإنما الْغَالِبُونَ إنما الوحي ولا يسمعوا صم الدعاء إذا ما ينذرون ولا إما ستنفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إنكنا ظالمين ظَالِمِينَ الموازين الْمَوَازِينَ لهم القيامة فلا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ وإن كان كَانَ حبة الخرد لأتين بها ولا قد أتين مسوارون فرقان وضياء وذكر المتقين الذين ربهم بالغيب من الساعة مبارك من له ولا أحقاً أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين واتل الله لك إذا الناس نامك بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم لهم جذاراً إلا كبيراً لهم العلم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بيايتنا إنهم مضامين قالوا سمعنا فتنة كرما قالوا إبراهيم قالوا فأتوا بي على عيون الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بيايتنا يا إبراهيم قال بلفعله كبير ماذا فسرو من كونهم ينطقون فرجعوا إلى أنفسكم قالوا إنكم تضللون ثم على رؤوسهم لا قدر ولا ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما أنفاقكم ولا ضر لكم لكم تعبدون من دون الله فتاقون قالوا حرجوا أنصروا آلياتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار إبراهيم وارادوا بيخدمتنا ونلصينا وننجينا ولو طال رضيت باركن في العالمين ووأهبنا لو إسحق ويعقوبنا فلتو كنّا صالحين فجعلناهم آمِمَتيه دون ما بينا وحينئن في الخيرات ويقام الصلاة ويتَّزكَّى وكان من عابدين ولو طنعتينا وحكمنا وعلمَنا ونجينا ومن قريت التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوين فهزقنا وادخلنا في رحمةٍ إنهم من الصالحين ونوح نذن عادمٍ من إنهم قوم في الذي يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من لباسكم فعلمتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمري إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يوسوسون له يعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى وأني أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر رواة إن مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرنا للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلك في كل من الصابرين وقد في رحمتنا إنهم من الصالحين وذن نب إذ فضنا فضلنا لم عليه فلذا ظلمته إلا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من وكذلك زكريا ان هذا ربى وربنا تضرني فردا وانت خير الوالدين فاستجبنا له له وأصلحنا كانوا في الخيرات ويدعون وكانوا لنا خاشئين والتي إنها لو لا أجوجو أجوجو من كل حدب ينسلون هي شاخصة ابصار الذين كفروا قد كنا في كنا من هذا بل انكم يا ليهتم ما ورد فيها خالدون لهم فيها سفيرهم فيها لا يسمعون الذي سبقت لهم من الحسن اولئك عنه مبعوث لا يسمعون وهم في مشكاة انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر هذا يومكم الذي كنت توعدون يوم نطوي السماء كطين سجيل كما بدانا ولن نعيده بعدنا ان كنا فاعلين ولقد كنا بالذمور من بعد ذكر ان الارض زها بعد يصالحون في هذا لبلاغ عابدين إنما أنما إلا مسلمون ما مسلمون على ما القول ما ذا يلقين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم ايها الناس تقربكم ان زلزله الساعة شيء عظيم هي يوم تذهل كل امرئ الى عامه وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ومهم سكارى ولكن على الله شديد ومن الناس من يجادل في الله غير المؤمن وهو كل شيطان مريد إن كتب عليه ان من توله فانه يضل هو يهدي العذاب السعيد يا أيها الناس إن كتب في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من قطره ثم من علقه ثم من مضغه وغير لكم ونقر في الارحام ما شاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا ومنكم من يتوفى منكم ويرد الى ارضها للعمور لكي لا من بعد علم من شيء وترأىها ملة فإذا نزل العين ما تزت وربت وأنبت من كل زوجين بعيد ذلك بأن الله هو الحق وأن يحي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة تأتي لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله غيره ولاه ولا كتاب منير ثانية عطه فيه ليضل عن سبيل الله وفي الدنيا خزي ونذق يوم القيام لعذاب الحديقة ذلك بما قدمت يداك وأن الله ومن الناس الله على خير على ذلك ما ذلك من ضررو من نفعی نبی ولا ولا بیس العشیر. الله يدخل الذين عملوا الصلاة من الناتج جمته تنارو إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن لا ينصر الله في الدنيا ولا خت في, في الجنة بسبب إن السماء ثم الليقطاف. ينظرها لذي فن كيدوما يغض. وكذلك أنزل آياته بينته اللَّهَ يَسْتَجُدُّ لَهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ق قسم فيي ف الذي كلو ها منناري يصوب من مِنْ م الحين بصار مما في ببطي والوجود هم مقام من حدين كل رد يخرج من من غ من عيد في الذوق عذاب الحريقة انله ت ما عن صلاح كل الخلفه العميق يشهد منافع لهم الله في ايام معلومات علاما من بين النعم من واطعم البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم ليفوا نذورهم ليتطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي واحلتكم النعم الا ما ان الله غير المشركين نبي الله فكانما خر مكان ذلك الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع علاج مسمى ثم محلوا الى الله على ما رزقهم من الذين إذا ذكروا الله وجد قلوبهم الصابرين على ما صابهم والمؤمنين صلاتهم مما رزقناهم يؤمنون فيكون والبدر نجعلنا لكم من شعائر لا يكون فيها خير فاتقوا الله علية صواف فإذا وجبت جنوبها فكُل منها وأطعم القانع والمعترك ذلك سخرنا لكم علية تشكرون لا ينال الله الحموم ولديمها ولكن ينال وتقوا منكم كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله, سخر الله على ما هداكم البشر والمسرِين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور وإن الذين يقاتلون بالنوم الله الذين يذكرون اسم الله كثيرا ولا الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين امنوا بما انزل اليك من ربك واتوا وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا يعاقبهم الله فقد كذبوا فقلت قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فامت ثم اخذتم فكيف كان كثير فكاين من قريه لكنا ويظلمتهم فيغاويت على عروشها وبئر معطله وقصر لا تعمل, تعمل في الله من الله عند ثم المبين ف الذيصحلو مفرة و لَمْ و الذي صيات معجزين ولا كحاب الجحيب ماصلنا من قبل كبير رسي ولا بينلي لا تنا مِن في ونيف اننسخله ييقششيط منكمله والله عليه من حكم اج عمل القشطان في التلبقوبرض وال ين وال الذيعرف فيبيثقدله تك الله ح و الله خ خلال خضه إن الله عليه محعل و عاق اللَّهَ معوقبيث مبغي عليه يص الله انلهفف ذلك ان الله جل في الننا وجنناار فيلي الله من الله حقما ي مندونه هو وال طل ان الله ولا عليه كبي انت الله عن سورة انك لعلي هد مستقيم فينجادر وكف الله يحكم بينكم في ذلك ما من في من ذلك الله الناس من من الطالب ما قدر الله ان الله الله من وسن من الناس الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا اله الا هو اللهم ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وجتباكم جعل عليكم في الدين من حرج مله بكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعمه المولى ونيعمن نصير بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم على وما ملك تامانوا فنه يير المومين تمام بترا ذلك فوليك عادون وال الذي مالات معدي معون وال الذي معنا صلوات يحافغون كليك و الثون الذينادي فيردون في خاالدون ولاقد قد إنسان من سلاتي منطين ثم جعلنا وونطفة ثم خللقنا النطفة عقة فقال قنا ثم شنا وخلقنااق ثم خلق غافلين وأنزلنا من السماء ما بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذابين لا قدر لكم بجنة من النخيل وعناب لكم فيها فواكية كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سينا تموت بدون وصيل للآكليين وإن لكم في النعيم في بطونها ولكم فيها مناجع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى ولقد الله من فقال من بشر مثلكم يريد الله أنزل فيها إن هو وبينين انتم فتربصوا حتى حين قال رب انصرني بما كذبوا فاوحينا الينا ان اصنعوا بعيوننا ووحينا فإذا جاء أمرنا النور فاسلك من كل זولين اثنين واهلك الا من سبق عليه قول منهم فلا في الذين ظلموا انهم غرقون فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقولوا الحمد لله فقولوا الحمد, الحمد لله الذي نجانا من قوم ظالمين وقرب ينزل مبارك ومن خير المنزل ان في ذلك الايات وان كنا لمبتلين ثم انشانا من بعد قرن اخر نفرسنا في رسولا من من يعبد الله ما لكم من الا ان غيره افلا تتقون وقال الملؤ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء ما هذا إلا وشر من مما تشربون. إن أطعتهم مثلكم ما تش ولا إننا طع مشركمك بذ القسرون عدكم أنكمذا تمتكون ترا وايظام أنكم مخرون هيها يات لمعدون إن هي الحياتدنيا لمتون حياومحر بمابرين إنه الرججل يفتار على الكذ حللو ب ممنين قال رببي صني بماكذبون علىماقللي يصبحح النديين فقال مصح حققيب عن مسا ثم اللقظالين ثمشان بعد ققول نخريد ما تسبق منمة عجلة وماسيخرون ثم المرسنارسنا تتللاماجااء ما ترسها الع ما لا وَكَانُوا قَوْمًا عين فَقَالُوا أن لِبَشَرٍ لشر مثلنا وقوم مالا نابدون فكذ ما ف كان من الملكين ولاقدوم كتاب ال ييتدون جان بمريم و موواية ونه مالباتخال اي رس كل الطات مصالحني بعمل عليه وإدي تكون تو واحد توكفتتكون فقط و زورا كل حزب بمادينفللحنا فاذر في غط محين حسبون ان مدون من مالي لا نكلف نفسنا إلا بسعى وندين كتابنا ننطق بالحق ونضربون بالقلوب في غمرة من هذا ولو معملون من دون ذلك أم لا عاملون حتى إذا خطر المترفين بالعدل بيدهم يجارونا تجارا يومئذ أنكم منا قد كانت آيات تكل عليكم فكونتم على عقابكم تنكسون فلم يدبر القول أم جاءهم لم يأتى آباؤهم الأولين ولم يعرفوا رسولهم الذي لا لَا يُؤْمِنُونَ بالأخرة عن صاتناكيبون لو حمنا ما كشفنا مابي منقدر لل في طالير معون ولاقد خذهم فيك رب وما يتضعون حتىلى فتحين باذاذا بشهم في مبلسون هو الذي انشاركم سامع و بصار ولا فيوتقي في ما تشتكون هو الذيذاراكم الذي يحييت اختف اللي ففلقيون بقال بسمماقالنا نقالوا أياي ما برث قد عناح يقولون ان الله يقول ان لا يقول فان تشحرون بل تنهون بالحق وانه لكاذب ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا ذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عنا يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشيكون قربيمه ان من يعدون رب فلاتدان في قوم الظالمين كما نعلم قادر اذا بالتي هي احسن السيئات نحن اعلم بما أن يحضرون حتى كلمة ومن فإذا نو في قومي سوري فلن انسى بين يومين ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينهم فاولائك هم المفلحون ومن خفت موازينهم فاولائك الذين خسروا انفسهم في جنم خالد تسحق وجوههم النار وفي كل حين لم تكنا يتفتر عليكم فكنتم قال علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا من فهينا وعدنا فان الظالمين قلق سو فيها ولا تكلموننه وكان فريق من عبادنا يقولون ربنا امنا فاغفر لنا حتى اليوم بما العادين قال لبستم من لو ان فكتم انما خلقناكم عبثا وانكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الهانا ابرهانا لو به فانما حسابه عند ربه لا يفيح الكافر وقربه غفور رحمن انت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سوره انزلنا وافرضنا وانزلنا في آيات بينات لعلكم تذكرون الزانيه والزاني فاجلد كل واحد منهما مئه ولا تاخذكم بما في دين الله ينكتب منهما الا من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانيه او لا ينكحها الا عليك المؤمنين والذين آل مصريين ثم لم يأتوا أربعة شهادات فاجتنبوا ثمانين جل ولا تقبلوا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا الله رفيع رحيم والذين آل مصريين ثم لم يأتوا أربعة شهادات إلا أنفسهم بالله من أن, أن غضب الله عز وجل كلام الصالحين ولو لفظ الله عز وجل الله تواب حكيم ان الذي جاوبوا لذكره منكم لا لكم بل هو خير لكم لكلب من مكتسب من اسمه والذين تولا كبره منهم له عذاب عظيم لو لئن سمعتم أن المؤمنات بين فسخ خيره، وقالوا هذه فيكم مبينة لولاها، وعليه بقرات الشهادة، فإذا لم يتبشوا الشهادة، فأولئك عند الله هم ملك أذيبون. وأولئف الله عليكم رحمته في الدنيا والآخرة، لم يمسكو فيما أفسدوه في عذاب عظيم. كالتلقاون باليسنتي وما تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به المتعسون وهينون، وعند الله عظيم. ولما أولئك سمعتموه، قلتوا ما يكونوا لنا أن تكلم بهذا زوبه هذا بهتان عظيم يحيقكم الله وأنتعودوا لمثله أبدًا إن كتموا منين؟ ويبين الله الله لا ولو نافذ الله عليكم رحمة مَا و مزاک منكم من حديم بدوا ولكن الله يزكى ما يشاء و الله سميع رحيم ولا يعتني ولا فضيل منكم و السعه يهوت للقربا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واللي عفو واللي اصفهان ولا تحبون يكثر الله لكم الله وفور رحيم إن الذين اعبدون مصنوعات الغافلات المؤمنات وفي الدنيا والاخرة يوم الله والحق حتى وفيها <تصفيق> احد فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وينقيلكم ربي هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكنات فيها متاع كل مؤمنه يغض من ذلك الله بما من ولا او او او بني اخوانهن او او ما ملكت او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل لا يضلون النساء ولا يضلون بيارجولهن اليعلماء ما يخفين من زينتين وتوبه الله إلّا يعلمون ومن من عبادكم وإماءكم يكونون فقراء يغنيه الله من والله هو أسيد عليم في الذين لا يجدون مكان حتى يغنيه والله من فضله والذين أتبعون الكتاب مما ملكت يملكون فكاتبه من الذي البغاء أردنا الحياة الدنيا الله الله في ان كوكب دري وقالوا من شجرة مباركه زيتونه شرقيه وغربيه كان زيتوها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدي الله للنور ما يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوتنا يدعي الله وان ترعا ذكر في اسمه ويسبحون فيها من الغدوى والاصيل قالوا لا تلون تجارته الله منك القيام والصلاه وياتي الزكاه يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والابصار يجزيهم الله احسنا ما عمل ويزيد لهم والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا عملهم كتراب من قيافه يسوء الظمان حتى اذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده حسابه والله الحساب او كظلمات في محل لجي يشاء من فوق موج من فوق سحاب ظلمات بعض فوق بعض إذا أخرج يده ولم يكد يراها ومن لم يجعل له نورا فما له من نور ألم ترى ان الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صفافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله من السماوات والأرض وإلى الله المصير الم ترى أن الله يرسل سحابا ثم يولفه بينه ثم يجعل ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به يشاء ويصرف عمن يشاء كاذ سنا برق يذهب بالابصار وقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لمن الابصار والله خلق كل دابه مما من يمشي على بطن ومن يمشي على رجل ومن يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير مبينات اللهم يا دين ما يشاء وإلى صلاه مسافرين. يقولون ذلك وما أولائك الله ورسوله يحكوا ومن أولى فليقوا من المعرضين وياكلون الحق يتوالين مزاعنين. ففي قلوبهم مرض الله علي ورسوله و أولئك مظلومين. إنما كان قولا الله ورسوله يحكوا من الله كندين الذي تهم ولا بدهم ببل أ يعدون اللاشيك شي من كف كلاكم فسيق باقيم الصلاات سكاات رسول تتحم لا تحسبن كفروج ووههم من النار ولا بأ نصيب اي ودين كل الذي تمكم دين بلغفلكم ترات م قبلصات فيبيحي طلهت يا بكم ضيات من ب صات م شيء تطورة الكم ليسكمعلم جهم بعدطف عكم بعضكم على بعض كذلكوبين اللهكم الله حكم من نخير لهن والله <سؤال> سميع عليم ليس على حرج ولا على لا حرج ولا على مريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم وبيوت ابائكم وبيوت امهاتكم وبيوت اخوانكم وبيوت اخواتكم وبيوت اعمامكم وبيوت عماتكم وبيوت اخوالكم او بيوت قراتكم او ما ملكتم مفاتيح او جناح ان تاكلوا جميعا واشتاتا فاذا دخلتم بيتا فسلموا على مباركة طيبة يبين الله لكم اياته لعله تقون انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على من لم حتى ان الذين يذاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله استأذنوك من حيث اذن لكم شئت من مستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم لا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعض قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواد فليحذر الذين يخالفون ان تصيبهم فتنه او مصيبه عذاب اليم هل انا لله ما في السماوات والارض قد يعلم من انتم عليه يرجعون اليه فينبههم بما عملوا والله بكل شيء تبارك الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين كل من كل ولا كل هذا لتتبعها فيتملى عليه بكرا ان انزل الذي على في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل الينا ملك فيكون معنا نذيرا او يلقى اليك كنز او تكون لو جنة يأكل منها فقال الظالمون ان تتبعون الى رجل مسحور ينظر كيف طربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي انشأ جعلك خيرا من ذلك جنات تجري تحتها انهار وهجلك قصورا بالكذب بالساعة واعدنا من كذبوا بالساعه سايرنا الى مكان بعيد لا تسمع ولا ترى ضوءا زفرا مكان ضيق مقرنيا ان هنالك لا تدع لهم ثمورا واحده وذرع سبرا كثير نقول ذلك خير ام جنات الخلد التي متقات لوجززاء او مصيرة لووم في ماشاء ولاقا كان ربك لو لو على مسوول وم يحشر وما ي منله في قول عن تمض ما بعدها ولا يا منضل سبيقالوا سبحنا كما كان بغلا أننتخ من دولك نيا ولكن مهم حتى وقالنا اقلعوا استكبروا في انفسكم معتواطمون كبراء يوم يرون ملائكتنا مشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدبنا الى معامل من عمل فجعلناه باء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر وحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالراميم ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق الرحمن وكان يوم الكافر عسيرا ويوم ينض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مرسولا سميلا اي واله ثاني ثاني اتخذ لقد عن ذكر معائب جاني وكان شيطانا انسان خذولا وقال رسول ربي ان اخذت هذا قرى مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين لا نزل عليه قرام وحده كذلك كان مثبتا بين فواك وارتلنا و ولا يتوخى مثلا الذين كفوا حق واحسنه تفسيرا الذين نشرون على وجوه من جهنم مولا شر المكان ما ضروا جبيله ولقد اتينا مسكتا وجعلنا ما وخوارون مزر فقلنا ذب اقم لن يكذبوا 100000 مننا ودميروا وقوما وحين لما كذبوا الرسل وجعلناهم للناس من عذاب اليم وعادوا ثم ذ مصحب بين ذلك كثيرون وكلنا ضربنا لو امثل وكل, وكل انتظروا ولقد القرية التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرون بل كانوا لا يرجون اشورا واذا راوك يتخذونك انه إن لا يضلون عن آلهتنا ان صبرنا عليه وسوف يعلمون حين يرون العذاب نظرا جميلا ارا انت من اتخذ الهو هواه وان تكن عليه وكيلا تحسب ان اكثر مشفعنا ويقينون انه من لك النعم منهم ضلوا السبيل من ثم ثم الذي الذي بين ما نعم في كل فلا تطع كبيرا وهو الذي مرر البحرين عذاب منفراته هذا منحوجا وجعل بينهم مرتزقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا ويعملون من دونه إلّا ملا فهم ولا يظلمون وكان الكافرون على ربي ضيلا وما أرسلناك مبشرا ونذيرا قل ما عليه من إلا من شاء أن يتخيلا ربي سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح الحمد وكافبي بذنب العباد خبيرا الذي خلق السماوات وما في ست من ثم استوى على العرش الرحمن فسأله خبيرا وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن قالوا الرحمن لما تأمرنا وزاده منفرة تبارك الذي علّف السماوات بروجا فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لمن أَرَادَ أن يذكر وأراد شكور وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جأنما إن عذاب كان غراما إنا شاءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا منشرفهم يقتلوا وكرمين ذلك كمتابعا وَمَن تَابَ فينو والله متاببة وال الذينا ش نزورايذا م الله بمركران وذكربي رببي مخ عليهص ما وال الذيناقول ربناها ب يزء النذيات طلاتع نيوج عن وَالَّذِينَ ولا زان غرفةماصبر مِنْ في حة وسسلام قالديننا فسيأتي من باء وما كانوا بين السازيون. أولاً يروي الأرض كما أنبتنا فيهم كل زوجين كريمين. إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربنا هو العزيز الرحيم. وإذا ناد ربك موسى أنئث القوم الضالين قوم في العون لا يتقون. قال رب إني يخاف ويكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق يساني فارسلها هارون. قالوا معي لهم مفاخف وينقتلون. قال كلا فذهب بيتنا إنماكم مستمعون فأتيه في العون إن رسول رب العالمين أن أرسلنا قال فينا ولي ولا من من منكم من قال يا بني اسرائيل قال في العنوان ما رب العالمين اقرب السماوات والارض وما ان كنتم مؤمنين قال لمن حول ولا تسمعون اقربكم ربكم رب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهم انت تعقلون قال لا ان اتخذت الهه غير الله لجعلنك من المسجونين قال اول وجدتك بشيء مبين قال فاتبه ان كنتم صادقين فلقى عصاه فاذا يسع بعض المؤمنين ونزع اذا يبيضون للنظرين قال للملئ حوله ان هذا ساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بشري فماذا تأمرون قالوا ارجموه او اقوا بعض المدائن حاشرين اتك كل ساحر عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس الا انتم مجتمعون على سا كان مغاالين كَانُوا هم فلما جا سحت قابل قالوا إن لنا أن كنا في العون لانا نجر كنتح غاال من قال عام إنكم إذا لم مقبنا قالهم مساالكمتكون ف القح ب مع صيا وقالبيز فيعون ان حم غلب فلق مساصفاف في لا تقف مع فيكون فقولقيين السحرةساقال منبرير بساابقالنالو قابلناذا لكم انلكبيكم الذيعلمكمح فلااسافت رب ولاشرمة قلون وواننه لنا ل يغونإ لَنَا ح فخهم مندنتي حَاضِرُونَ وكونزي وومقام كيم كذلك ورثها وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ فما بَنِي إِسْرَائِيلَ سا مُشْرِقِينَ فَلَمَّا ترى قال الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا مشقلب عصك الب ف فقة ف كان كل فيرق كتدينظ وزرفة ثمما آخرين مج مع ثم مغنا آخرين ان في ذلك لاات وما في بأنا كذلك كيف قال فرأيت ما كنتم تعملون أنتم انتم وآباؤكم لقد معدون لي معدوه العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكمه والحق لي بالصالحين وجعل لي لسانا صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مان ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ووزفته الجنه المتقين الجحيم الغاويين ويقولون اين ما كتب تعبدون من دون الله فكوب الكب فيها وجنود قالوا وَجُنُودُ وجنود ابليس سمعنا ونقالوا في اختصموا الله ان كنا لفي ضلال مبين ليسويكم رب العالمين وما ضلنا إلا من شافعين ولا صديق حميم فلو اننا كرهت فلكون من المؤمنين ان في ذلك هو ما كذبت وما عليه من أجل إن أجل قال ان على وما انا ان الذي إن لم من ان من فإن في, في ذلك لا آيات لما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له هو العزيز الرحيم كذبت ثمود وموسى قال لهم اخو موعدنا تتقون اني لكم رسول من فتقوا الله وطيعوني وما اسالكم عليه من اجر ان نجي الى رب العالمين اتبنون بكل عينات و وتتخذون مصانعا ان لكم تخلودا واذا بطشتكم تصن الجبال فانتقوا الله وطيعوني واتقوا لجامدههم من سواء علينا هذا وما نحن بمعذبين كان الرحيم ثمود قال إني لك رسول أمين فاتقوا الله واطيعونه وما في ما هنامين في جناتي وعيون وجرؤون ونخن طلعوا عظيم تحيطون الجبال بيوت مفارين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسلمين ما أنتم إلا بشور مثلنا فاتباعين فتروصادقين قال هذه نقت الله شروركم شر يوم العذاب في ذلك كان من أجلين أجلين العالمين. من العالمين أول ما خالق لكم ربكم من زواجكم لا تقامن عادون قالوا لئلا من المقردين قال إني من القارين ربنا جنوا لي مما و الميعين العجول فابريين ثم آخرين وامطن عليهم طلا فسأ مطر في ذلك رأيت كان أكثر المؤمنين وإنا ربكنا وعز الرحم كذا أصحاب لا يكتمو صنيق قلهم شعيب ألا تقولن إني لكم صلوا آمين فاتقوا الله واطيعني وما من أجل نجلي رب العالمين أو فلك لا تكونون بالقصاص ولا, تكون ولا تبخس الناس عشياهم ولا تعثروا في الذي خلقكم الجبلة الأولين قالوا إنما أنت وما أنت بشر مثلنا وإن ظنوا كلامنا الكليم كسبسامي تتصادق قرب عمل تذبف خدمذاقولين كانظيمم ان في ذلك لاته كانص من لا أي منين ه ب كلوااز الرحيم وإنه تنز بعلمين زبي الرح وَمَا على قلبكتكون منذين بالسان عرب رَحِيمٌ بين أكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت في وَمَا وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السماء معجونون فلا تدوم مع الله إلا آخرة فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وأخفض جناحك لمن يتبعك من المؤمنين فإن عصوك قل إني بريء تعملون واتوكل على الذي يراك حين تقوم في الساجرين إنه وسيم على تنزل على يتبعهم في, كذبون أنهم في لا الله بعد ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم الكية قر كتاب مين هده بش ممنين الذي نقيم صاتة تون زك بخ يوقون ان الذي لابلخين اللا مع لَا وول الذيلوسون ذا وهم فياخص وانك قر حكيم عليه فيقال مسل ان سسااتكمنا بخ اوكم مش ق الكم تصلون فلاما جان و دي بولك فناله وآذخني برحمتك في ذئبك تخر البيضاء وغير سوين في السيئات الى بعن انهم كانوا قوم مفاسقين فلما جاءتهم بعثتمهم مباشره قال هذا خلق مبين ووجهوا ببسم الله قرتفسوا ظلموا فانظر كيف كان عاقبته المرسلين ولقد اعطينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي وفقنا على كثير من بعد المؤمنين واريث سليمان من داوود وقال ايها الناس علمنا من تلقى اوتينا من كل شيء الناذ الوسط المبين وحشر لسليمان جنود من الجن والانس على واد لا من نفس سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فضحك من, من قوله وقرب يا في فقال ما ليا لا أرى الهدى كان من الغائبين لو عذبنا وعدا مشددا او لاذبحنا لا لا هوليات ان بشيطان مبين فما كذ غير فقال احط بما لم تحط به وجدتك من سبن من وجدت من كل شيء ولها عشر عظيم ولدتها وقوم يسجدون للشمس بدون الله وزين لها شيطانا ما علموا صدوا لا يهتدون الا يسد لله الذي يخرج الخباء في السماوات والارض الله لا اله الا هو العرش العظيم قال سننظر واصدقتهم كنت من الكاذبين بكتاب هذا فالغير ثم تولعن فانظر ماذا ترجعون قالت أيها الملا إني ألقي الي كتاب كريم انه من سليمان اينو بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم أَلَّا تعلو علي وتهينوا مُسْلِمِينَ قالت ايها الملوك افتوني في امر ما كنت قاطعه الامر حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه و اولو بس شديد والامر يكف نظر ماذا تامرين قالت ان تفرحون لهم بها من قال يا قبل أن قال قبل أن مين قال الذي عند وعنه كتابي قبل ايام ذلك طرفك فاما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي لياب الوني اشكر ام اكفر من شاكر فينما يشكر نفسه ومن كفر فان رب غني انكريم قال نكرنا شان انظر اتتدي ان تكونوا قالت هو واتي علم من قبلها وكنا مسلمين وصدام كانت تعبدون قوم قيل لها ادخلي الصرح فلما راته حسبته عن ساقي قال انه صرح من قوارير قالت اني ظلمت الله فاذا كان يقتسمون قال يا قوم تستعجلون قبل الحسن لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. وكان في المدينه تسعه رهط يصلوا رضوا ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله ثم نقول ولي ما شهدنا مهلك صادق ومكروا مكروا ومكر المكر لا يشعون كيف كان ان دمرناهم جميعين فترك في ذلك لايات قوم يعلمون وان جاء الذين امنوا قال قوميته تنفعات تبصرون ان انكم تتنرجون من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب وميل لا قال واخرجوا انا لوط من قريتكم ان مناسه يتطهرون فان جنوا ولو لم تغت وقدرنا منوابل من مطرن عليه مطرا فسا مطر منذر قل الحمد لله على عليه الذي اصطفى الله خير أما يشركون اما من السماوات وانزل لكم من السماء ماء حدا قضت بذلك ما كان لكم أنتم بت شجرا ايلهم مع الله بل قوم عادل ان جعل ارض قرارا وجعل نارا رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا مع الله لا السوء انم نيه ذيك في ظلمات البدي والبحر ومن يرسل رياحا بين ايدي رحمته ايله مع الله تعالى الله وما يشركون ام من يعبدون ثم يعيدون ومين يرزقكم من السماء والارض ائله وما الله يقول ها تبر لكم ان كنتم صادقين فلا يعلم ما في السماوات والارض غير الله وما شركنا ايانه يبعثون بل دار كعلم في الاخره بل في شك من وقال الذي كفر وايدا كنا تراب واباءنا اننا مخرجون لقد عدنا هذا نحن واباءنا من قبل كان في ضيق يكون بعض وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَاَنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكِنُّ الصُّدُورُ وَمَا يُعْلِنُونَ وما مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ لَذُهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحَقِّهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ اياتنا قومي حتى اذا جاءوا قال كذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اما ماذا كنت تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون الم يروا ان جعلنا الليل يسكنون فيه والنارا مصرا في ذلك لقوم يؤمنون يوم الصور من السماوات وهم في الارض الا شاء الله وكل atom داخلين وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحابه الله الذي كل شيء ين وخبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها ومن فزع يوم ومن في النار يغزون ما كنت تعملون انما هم نعبد أن رب هذه البلده الذي حرمه كل شيء وامرنا نكون من المسلمين ونتبع قال انما يتلى نفسي ومن ظل فقل انما انا من مدبرين وقل الحمد لله سيريكم اياتي فتعرفون وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم اطاس تلك كتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى فرعون بلحق <تصفيق> قومي يؤمنون ان فرعون من ابنا او كان من على في في ما في ولا ولا هم لم ير نسيه فرعون ان يكون له وحزن ان فرعون وامانه وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وناشرا اصبعت واد موسى فارغا ان كانت تبرئ لو لولا اربطنا عنق لتكون من المؤمنين وقالت لي اخفي فبصرت فيه عن جنوب وهو لا وحرمنا علي من قبل فقالت هل على اهل بيتي يغفلونه لكم وهم له ولا, ولا ولكن على حين هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاث به الذي من شيعته على الذي من عدوي فواكبهم موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان ان وعدهم مضل مبين قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي انه هو الغفور الرحيم قال رب بما انعمت علي فلنكون ظاهرا للمجرمين فاصبح في المنيه خائف يترقب فاذا الذي سنصره يمسي يصرخ قال لهم موسى انك لغوي فلما الذي هو عدو قال يا موسى تريد ان تقتلني كما ان, أن من امته توجهت القائمه دين قال عسى ربي ايهديني سواء السبيل ولما ورد ما مدينا وجد عليه امه من الناس سقنا ووجد من دونهم امراتان تذدان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير مفسق قالهما ثم تولى يظلف ربي اني لما انزلت من خير فقير فجاءته احدوهم تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك الى سقيت لنا فلما القصص قال لا تخف جوتا من القوم ان من القوي والأمين قال ان على ان تأجرني فمن من وما ان, أشق عليك إن شاء الله صالحين وما بينك ايما الاجرين قضيت فلا عدوان علي والله عالم ما نقول وكيل فلما قضوا ساجل وسار باهلها من جانب الطور قال ان اهلهم كثوا اني انس نارا لعل في من جان معقبها ولا الله ربك من من قال وَنَجْعَلُ لَكُم مَّا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُم بِآيَاتِنَا أَنْتُم وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءُ مُوسَىٰ بَيْنَهُم قَالُوا هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ فَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ عَلِم مِّمَّ جَاءَ بِهِ الْهُدَىٰ وَمَن تكنُونَا قول وول بصار بَصَائِرَ ودهرحمة العالم تذكرون ما كنت بجان وَمَا ق بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ لكنشان قولون فط مُوسَى عليه م ما كنتثوي فيها مدين تعامات ولكنتكون مين كنت تبيور ندين و الحت مبيقومةذرقمات مندينقل العالم والمن اولئك وصلنا لهم قولا علهم يتذكرون الذين اتيناهم كتابا قبلهم بهم امنوا ويدا يقرعون قالوا امننا بالنبي ان الحق من ربنا اننا كنا من قبل مسلمين اولئك يوتون اجرهم مرتين بما في السيئات ومما رزقنا ننفقون واذا سمعوا لو عرضوا وقالوا لنا لا انك الله كل شيء من كان خائت دنيا زينه لا تعقلون أفما وعدنا وعدنا حسفاو من المحضرين يوم ينادون فيقولون اين شركاء الذين كنتم تدعون قال الذين حق عليهم قل ماذا يكون ما ما الله الله من قيامة منیلایان و غیرالله یتیم بضیا اینا فا من الله أفلا جعل الله عليكم منار صل المدینه في فا لا تبيصرون و بالرحمتي جعل و ليتبته غنفري و العلق تشکلون و ميودين فيقولوا اين من كل يومتين شيء ما إن كان ما لا تفرح إن الله لا يحب الله ووتيت علم من الله قد ذلك من قبل من, من هو اشد من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسالون عن ذنوبهم المجرمون فخرج على في زينتي قال الذين يريدون الله ولا كان من, من الله كان من الله من الله بنا لا لا في ولا ساتف الله خير من و من جاب سيات فلا يوجز الذين عملوا سيات إلا كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لا رد كإلا معاد والرب يعلم من جاب الهدى من و في ظلال مبين وما كنت ترجو يلقى إليك الكتاب إلا رحمت مربك فاتك وإنا ضيير الكافرين وناصبناك عنايات لا بعدي أمزيات إليك ودويا ربي كراك كننا من شركين ولا, ولا تدعوا الله آخر. لا إله إلا هو كل شيء هلك إلا وجه بسم الناس وأن وأن حسب الناس لا الله ما من والله لا اله الا هو سميع عليم مجاهد فينما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين هم من صالحين يكفرون عنهم سياتهم انهم محسن الذي كانوا يعملون حسنا ليس من ومن الناس يقول امنا بالله فيذوذ في الله جعل فتة الناس كعذاب الله ولا انجاة من ربك يقولون الله بما في يعلم ان الله الذي امنوا ويعلم ان المنافقين وقال الذكر الذين اتبعوا سبيلنا فلحن خطاياكم وهم بحامل الخطايا هم الذين هم الكاذبون وهم قالوا ما قالوا معتق قالوا ليسوا الذين يفترون العالم وقال إبراهيم الله وتقوا ذلك لكم انما تعبدون الله وثنا ان الذي تعبدون لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله رزقا كذب على على الله الله على وما على من, وليقائه وليقائه وليقائه وليقائه من, من, من و وما في كان انما مودت تبريك وحادث الدنس يومقيم جك فور نصين فامل له لوط قال ان مهاجر الى رب انه هو في صالحين انكم سبي قال ملك هذه قال لا ملائكة كانت من الغابرين. ان منزل على هذه من السماء بما كانوا يسقون ولقد طرقنا منها على ثمانيه القوم يعقلون والى مدى فقال قوم الله ورجوا يوم الاخره ولا تعسوا رد المرسلين في دار مجاد عاد وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم وعملوا مصد عن السبيل وكانوا مستبصين وقارون فلعنوها هامنا ولقد جاءهم مسلمينات في سكبر الارض ومكان سابق فكلنا اخذنا بذنب. من اصلنا حاصب ومن من اخذته صيحتها ومن من خشفنا بالارض ومن من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ماثار الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمت العنكبوت اتخذت بيتا وانه هان البيوت وهو العزيز الحكيم وتذكر الأمثال ونذيبها للناس وما يعقلها للعالمين أخلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين قتلوا ما أوحين لكم من كتاب واقم الصلاة الصلاة على الفشاة والمنكر ولا ذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسنوا إلى الذي ظلموا منه وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا ونزل إليكم وإلا واحدون ونحن له مسلمون وما وما كنت من من كتاب ولا بي بينات الذي نوقوا العين وما يجحد احد بهاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علينا ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكف من انزل عليك كتابا يتلا عليه إن في ذلك رحمه وذكر لقوم يؤمنون نقول كفى بالله بين وبنكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطن وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك من ولولا اجلهم مسمى لجاءهم العذاب ولا لا تعملون كل والذين آمنوا عن مصالحة الأن وبوا أنه من الجنة ورفاً تجتمع تحتها الخالدين فيها النعمان العاملين الذين صبروا على ربي ما توكلون وكي من دابة لا تحم لتقال الله ويرزقها أوايكم وهو السميع العليم. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون الله فنه فكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من, من بعدي ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتم من نزل من السماء ما أنفحي بيرضى من بعد موته يقول الله والحمد لله بالأكثرم لا يعقرون. وما هذه حياة الدنيا له هو العبد والنذار خطر عليهم وأنه كامن ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين ودينهم لما من البر إذا هم ش في, في عالمون. يروا أن انا خرب من تخطف الناس من حوله عفى بالباطل يؤمنون وبعنت الله يكثر ومن اظلم ممن افترى الله كذبا وكذب بالحق لما جاء او اليس في جنه مسكن للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولا وان الله لا مع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام الروم في من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين من قبل ومن بعدهم يوم يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة غافلون اولم يتفكر مخ صنوات خَلَقَ <تصفيق> اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا مسم كثير من الناس بقا بمكافرون ولا سيض في نظرك ف كانقبين قم كان ش من قو الرض عمل وأكثر عملها وجات مصلول بينات فما كان الله يظيم لك كان فيت مك عقببة الدينسااء السء كذ ببيات اللوكبيسازون اللله بد ق ماينث جو وماق ساعة يووبيس كان سون وحین تسبحون و لاو الحمد للسموات و الأرض وعشیا وحین تضیرون يخرجوا حیا من میتوخی خلی منیت من حیا يخرج الأرض بعد الموتیها وكذلك تخرجون ومن آیاتی أن خلقتكم من تراب ثم إذا أنتم مشرون تنتشرون من آیاتی أن خلق لكم من أنفسكم أزواج ليتسكنوا ليها وجعل بينكم ما ودته ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون ومن آیاتی أن خلق السماوات والأرض وإقتلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين ومن آیاتی منامكم بليل والنار وبتغاؤكم من فضل إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون ومن آیاتی يريكم برق خوفا وطمعا وينزل السماءما فيخرج الأرض بعد الموتیا إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون ومن آیاتی أن خم السماء و الأرض ثُمَّ ثم إذا دعاكم دعوة من أرض لذا انت تخرجون ولو من في السماوات و الأرض كل لو قانتون وهو الذي يبدو الخلق ثم يعيد وهو آهوان وعليه ولو المثل الأعلى في السماوات و الأرض وهو العزيز الحكيم طار با لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكة من شركة فيما رزقناكم فأنتم فيه ويمدين يفرحون واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبا ثم من رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون لكفر بما آتاهم ففهمت وما شفت علما انزلنا يتكلم كانوا الناس اولم ان الله يبسط الرزق يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون فهاتذ القرب حق ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولائكم مصلحون في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم تريدون وجه الله فاولائكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم ثم من من كما الناس الذين يذيقون بعض والذي عمل علم يرجون سير كان عقب الذين قبل وكان اكثر من شركنا فاقوا الدين القيم من لهم الله يومئذ يصدعون من كفر فعلي كفر ومن عمل من من فضله انه لا يحب الكافرين ومن اتبع رسلنا بشاراته وليذيقكم رحمتي وليتجاهركم بامر وليثبتكم فضلي تشكرون ولا قد ارسلنا من قبل رسلا نقوم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين اجربوا كان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتهب في في السماء كيف يشاء ويجعل كسفا فترى يخرج من خلاله من عباده دون نسب بل الى مبلسين فانظر الى كيف يحيي الارض بعد موتها ذلك لا موحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولا اين وصلنا الى حفره انصروا الظالمين لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولا مدبرين وما العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من في ثم جعلها قوه ضافه وشيبتي يخلق ما يشاء وهو قدير تقوم المجرمون ما لبثوا غير كذلك كانوا يفكون وقال الذين يؤمنون بالايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا ولا قد ظلمنا للناس في القران كلماته وليدي ثم يأتي لا يقول الذين كفروا كذلك يا الله وعلى قلوب الذين فصبر إن وعد الله حق ولا الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الفلاميم تلك آيات الكتاب الحكيم هداه ورحمة للمرشدين الذين يوقنون صلاتهم ويتزكّتهم بلا خيرهم يوقنون أولئك على ودم رب ومن الناس من الحديث عن سبيل الله غير الميتخذة وزوال أولئك ومعذاب مهين وإذا تكل على ولا مستكبرا اسمعها في أذن نهي وقرف بشروم عذاب أليم إن الذين آمنوا من صلاة الجنة النائم فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات تر و نه و القفل در روازه انتميد بكم و ثفيم فيها من كل زوج كليم. هذا خلق الله فارونى ماذا خلق الذى من دونى من الضالين فى ضلالى وين. ولا قد يأتين القمان متأنيشكو لله ومشكو فى النمشكو فى سوء الكفر ان الله غيوم حميد. وذ قال القمان لابني واويعى يضوى يا بنيا لتشبب لاي نشر كاظم العظيم. وصينى ثابى ودي حمتو الموانى على ونصارى فى عمان ينشكو لولي وارى لي ما من وطلعوا صح الخدك للناس وسمعوا ضي مره ان الله يحب كل مختلف اخوه واقصد في مشك بعض صوتك ان انك اصوات صوت حميد المترى ان الله سخر لكم في السماوات والارض واسبغ عليكم يا وباطنة. ومن الناس ما يجادل في الله غير امه ولا ولا كتاب منير قيل ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه ابانا ولو كان شيطانا يدعو الى عذاب السعير وجهه الله وهو مرسل فلقد سمسك بالاورات بقوي الله ومن كفر فلا يحزنك كفوهن مرجعون فلننبههم بما ان الله يوم ذات صدوركم تتمهم قليلا ثم من عذاب غليظ ولا انساله من خلق السماوات يقول الله والحمد لله اكثر ولا يعلم الا في السماوات الله هو الغني الحميد ولو أنما في الارض من شجرات ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم ترى أن الله يوذي الله في النار يوذي النار في النار يوسر الله شمس وقمر كلوا يجل إلى أجر مسمى وأن الله بمن تعلمون ذلك بأن الله هو الحق وأنما يظلم دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم ترى أن رسولك تجري في البحر من نعمة الله يوديهكم آياته إن في ذلك الآيات لكل شكور وإذا غشى من موجك الظليل أولا خشينا من يوم لا ولا الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب الاريب في من رب العالمين لما يقول افتراب ولو الحق من ربك لتنذر قوم ماتهم من نذيه من قبلك العلم ومن اهتدون الله الذي خلق السماوات وعرضهم منه في ستة يام ثم استبع العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا الأمر من السماء إلى الأرض ثم إلي مما ذلك عالم العزيز الذي أحسن كل خلقه في وقالوا اإذا ضللنا في ارضنا اننا في خلق جديد ملهم لقاء ربكم كافرون نقول توساكم ما لكم الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذن مجرمون ناكصو رؤسهم عند ربهم ربنا وصلنا وسمعنا فرجينا نعما صالحا اننا موقنون ولا وشنا كل يوم ولكن حق القول مني لامل ان جهنم من الجنة والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ان نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ان من امنوا باياتنا الذين ذكروا بها الجدا بحمد لا يسخرون تتجافى بهم عن المضاجع دون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ومن ما اخفي لهم بما كانوا يعملون ومن كان كم كان اما الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات ماوى ننزلهم بمكان يعملون ومن يفسقوا فامواهم النار ولما ارادوا يخرجوا منها عيدوا في وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم تكذبون ولن نذيقنكم عذابنا دون عذابنا كما يرجعون ومن ذكر بيت ربي ثم اعرض عنا من المجرمين المنتقمون ولا قد اتينا موسى كتابا في مريته من اللقاء وجعلناه هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم ائمه لما ان من في من في ان اما هذا الفتح مكتوب صادقين قال يوم فتح لا ينفع منظرون من تظن انهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا النبي الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما وحي اليك بربك إن الله كان بما خبيرا وتوكل على الله وكف بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف وما جعل ازواجكم الا تظاهرون منهم انهم ماتكم وما جعل ادعياكم أبناءكم قولكم بافواهكم الله يقول الحق وهذه السبيل ودعوهم يا باغي ماخرسوا عند الله تعلموا في الدين ومالكم وليس عليكم جناح في ما قطعتم تعملت قلوبكم الله النبي اول بالمؤمنين انفسهم وازواجهم رحم ضلهغكتبلنا ممن مجدين لا تتقالكم م حذاك فتابسرك وذاخنابي تقومكم من نح م مري ماخ من تقغري ياسي صدقي عنصقي معلك في عدم يا ال منكر تلاعكم مجا ج فصل عليه حوج ترا كان الله بنا ثم سوئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرة ولقد كانوا عادوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عادوا الله مسهولة قل لي أنفعكم الفرار وإن فررتوا من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سهوان وراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دوله ولي ولا نصير قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين إخوالي ما لم عن أن بائكم ولو فيكم ما إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان رجلا اليوم الآخر الله كثيرا ولم ير المؤمن الأحزاب قل هذا ما وعدهن الله ورسوله صدق الله ورسوله ما زالوا من الإيمان وتسبيما من المؤمنين الجمل صدق ما وعد الله علیه الله وصدقين وصدقين شاء من الله كان الله الذي من الله الله من طاو الله على كل شيء قدير يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدون حياه الدنيا وزينتها فتعالين ومتمعكن ومسرحن سراحا جميلا وان كنتم تريدون الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنين اجرا عظيما يا نساء النبي منكن من بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين كان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله عمل صالحا نؤت اجر مره يتعدى رزقا كريما يا نساء النبي من فلا الذي في, في ولا ان الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس باطرافكم ويطهركم تطهيرا اذكروا ما في بيوتكم من آيات الله ان الله كان لطيفا خبيرا. ان المسلمين هم شهداء امناء في قاتل قاتل صادق صادقه صابرين صابرات خاشعين خاشعات ومصدقين ومصدقات وصائمين وصائمات وحافظين فروجهم وحافظات الله كثيرا وذاكراته الله لهم واجرا عظيمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه الله ورسوله امر ان يكون لهم من الله ورسوله فقد ضل مبينا ويتقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله واخف الله مبدئ و الناس والله حق ان تخشاه زيد منا زوجنا يكون على في من النّوطرة وكان أمر الله ينطق <تصفيق> ما كان على النبي محمد في مفرد الله ورسوله الله في الذين خلون قلبه كان الله يقدر المقدورة الذين يبليون سلالة الله ويخشونه ويخشون أحد إلا الله وكفّه بالله حسبه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يختم النبي وكان الله بكل شيء عظيم يا أيها الذين آمنوا استغفر الله كرا كثيرا وسبحه بكرة وصياه هو الذي يصلي عليكم من ظمتي النّور وكان من رحيما يا الله بأن ولا بالله ثمّ طلقتمونّ من قبل أن تمسونّ فمالكم عليهن من عدة تعتدونا فمتيعونّ وسلّيحون سراحاً جميعاً يا أيها النبي والنحل إنك أزواجك اللتي تزوجنّ وما ملكة منك مما فاه الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن واهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنحى قال صقان لك من دون المؤمنين قد ما فرضنا عليه أزباد وما ملكة عليك الله تشاء من تشاء من تشاء وما عليك ذلك ان بما تتو انا كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواجه ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا ان يؤذن لكم الى اطعام غير ناظرين ولكن اذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث ان ذلك كان يؤذي النبي واستحي منكم الله لا يستحي من الحق واذا سالتمهن متاعا فاسلوهن من وراء حجاب ذلك اقرب قلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما ان شيئا فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح علي ان ولا ابنائنا ولا اخوانا ولا ابناء اخواننا ولا ابناء اخواتنا ولا نساء ولا امهات يما الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله الله في الدنيا والاخره وعندهم عذاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فقد احتملوا بهتنا واثما مبينة. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين من جلابيبهن ذلك ادنى ان فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الا الذين يمتنعون منافقون في, في مرض أن نغري أن كبيم ثم لا يجاورونك فيها إلا قنيلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا قتلة تقتيلا سنة الله في الذين من قبل ولن تجد أي لا يتبديها الناس عن الساعة يقول إنما عند الله وما أدريك أن تكون قريبا الله لعن الكافرين ووعد لهم خالدا فيها بل لا يجدون ولا نصيره يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا الله وطعن الرسول وقالوا ربنا إن طعنا سادتنا وكبرانا فاضلنا السبيل ربنا هاتي من العذاب والعلم عنا كبيريئي والذين لا تكونوا كالذين آذى موسى فبرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجيائي والذين آمنوا تكلوا الله وقولوا قولا لكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عربنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابينا إيحمنا وشفقنا منها وحمل أهل الإنسان وإنا كنا ظلما جهلا يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما ما لا م仿 في السماوات ولا في الأرض والحمد لله في الآخرة والحكيم الخبير يعلم ما يخرج من وما فيها في ولا ولا من ذلك في كتاب ولا الذينسع في ياتنا معجززنا كل كل ولا كللو معذا مزدين ير الذينا وتعلم ما الذي أنزنا لييك ربك وحق دي صاط عزييد الحمييد قال الذي فر الكم على غني بيكم مزقة كل مزقة إنكمبي ق جديد أف الله كمابي بل الذينا لا من بالخط في الحداضلال البيد. ففللا يغؤ ما بيندي ومخف من الساء ورض اننش وإذ أرسلنا لوائنا القطري ومن الجن من يعمل بين يد ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون لوما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضين على الموعد لهم على موت إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قرت بينت لذن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب مهين فقل كان لزبان بمسك اليمين وشمال كل مرزق ربكم مشكور له خمط من ذلك ن الجز الكفور وجعلنا بينهم وبين بينقول التي باركنا فيها الق واحبة ووق فيها السير السسيير فيها لا يا آمنين أين فقا بلا بعدعد بين سفاينا وقالوا ونفس م جانا حادث وزقنا كل مزق فِي في ذلك لِكُلِّ الك شَكُورٍ وَلَقَدْ ولا صدق عليهمي بلغانه تبره إِلَّا فَرِيقًا من الممنين وما كان له عليهم من سلطان هو منها في وربك على كل شيء حفيظ قالوا الحق وهو العلي والكبير والمن يرزقكم من السماءات و الأرض يقول الله وإنا وإياكم لعله ضلال مبين قل لا تسلون عما جرنا ولا نسلون عما تعملون قل يا جماعه بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين عحقتهم بشركا كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما رسلناك إلا كافتا للناس بشغلا ونذرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كتب صادقين قل لكم ياعلمون لا تستخرن ولا تستقد يمون الذين كفروا لا نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى يفضالا الموقف عند ربنا يرجع بعضهم إلى القول يقول الذين ضعيفون الذين استكبروا ولن قال الذين استكبروا للذين الضعيفون أن جاءكم ان كنتم مجرمين قال الذين استكبروا الذين استكبروا بالمكر والليل والنهار تأمرون ان تامروننا ان بالله ونجعل له اندادا وسر لما وجعلنا لغلد في اعناق الذين كفروا هل يجزاون الا ما كانوا يعملون وارسلنا من قال بما ارسلتم به كفرنا وقالوا نحن اكثر مالا وله وما نحن بالمعذبين قلنا ربنا بسطر رزق يشاء ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما ولا اولادكم بالله تقربكم عندنا جلوا من امن ائلا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء بما عملوا وهم في الغرفات امنون والذين يسعون في اياتنا معجزين اولئك في العذاب محضر قل ان ربنا بسطر رزق له قطع من شيء فو خليفه هو وخير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة اهؤلاء يا ياكم كانوا يعبدون أنت من دونهم فكانوا يعبدون الجن اكثر من بيمو منفلا يوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضرر ونقول للذين ظلموا ذوقوا النار التي كنتم وإذا بينات قالوا ما هذا يريد كان ما هذا, هذا من هذا وما قبلك من, من قبل وما ما كان واده ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنه إن هو الا نذير لكم انه الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد وما سالتكم من اجر فهو لكم من اجر الا لله وهو على كل شيء شهيد قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد كن انظرلت فانما ضلوا على نفس وينتديت فبما يوحى الي ربي انه سميع قريب ولو ترى اذ فجر فلفوت واخذ من مكان قريب وقال امنا النبي وان لهم تناوشوا من مكان بعيد وقد كظموا بي من قبل ويقذفون بغيب من مكان بعيد وحيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السموات في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح له للناس من رحمة فلا مُنْسِكَ و ما يُنْسِكَ فلا مُصِلَ له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا وَفَنَتُفَكُونَ وَيُكَذِّبُكَ مِن قَبْلِكَ وَإِلَّا الله يُرْجَعُ الْأُمُورُ يا أيها الناس إن بعد الله يحقون فلا وعمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك علي حشرات ان الله عليم بما يصنع والله الذي ارسل الرياح فتير زحاما فسقنا الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد ان اوتيت كذلك النشؤ من كان يريد العزه فلله العزه جميعا الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون سيئاتهم عذاب شديد ومكرؤ اولائك ويبر والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحملون من ولا وما من معملي ولا من في كتاب ان ذلك الله هذا شربه من كل ونحلة تلبسونه وترى الفلك في مواخر لتبتئوا من فضلي ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من ما يملكون من قطمير ان تنادوهم لا يسمعوا دعاكم ولو لكم ويوم القيامه تكفرون بشرككم كمثل يا ايها الناس انتم الفقراء الله والله هو الغني الحميد هي خلق جليل وما ذلك على الله ولا تجر مزره مزره اخرى وان تدعو لا يحمل من شيء ولو كان ذا قرب انما تنذرون لذنفكم ربكم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تجكف انما يتكى نفسه والا الله المصير وما يستوي الاعمى البصير ولا ظلومتهن ولا ولا ظل ولا حرور وما ينسم الأحياء ولا الاموات إن الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ان انت إلا نذير ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من هم مثل الا نذير وان يكذبك فقد كذب الذي من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالذكر وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير الم ترى ان الله انزل من السماء ماء ثمرات مختلفا الوانا ومن الجبال جدد بيض ومن الناس يخشى الله من الله ان جل نتبوط لي وفياهم مجرم من فضلي. إن شكور. والذي وحيني إليك و الحكم صدق المبينين. إن الله بعباده خبير بسيط. كتاب الذي صفين عباده في المضالم والنسى و المقتصر و من مسابقهم الخيرات بدن الله ذلك والفضل كبير. من السائر ومن الذي من لا ولا فيها ما لا ولا من كذلك كل فيها. ربنا الذي لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوق فمال الظالمين من نصير إن, ان الله عالم غيب السموات والارض انه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف بالارض فمن كفر فعلي ولا يزال الكافرون عند من مقتول ولا يزال من الغسار قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ماذا خلقوا من ارض في السموات ام اتينهم على بينه منهم بل يعذب الظالمون بعضهم بعض الا غرورا ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا يمسكهما من احد من بعده كان حليما غفورا واقسم بالله جاد نذير لا يكن الناس محذرم من, من فلما جاءهم نذير ما زالوا من استكبارا في الارض ومكر ولا و إلا بهاليف هنوزونه إلا سنة الأولين فان تجد سنت الله ولا تجد سنت الله تحويلا أو لم في الأرض كيف كان الذين من, من قوته و كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والارض إن وكان عليما ولو الله الناس بما كسبوا ما ترك على ضل من ولكن واخر من لا جرم مسمم جاء فإن الله كان بعباده بصيرا الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إن كلام المسلمين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما انزل فهم غافلون لقد حققون على كثير فلم يؤمنوا إنا جعلنا فيها عناقيم في وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم و سواً عليهما انذرت وما متنذروا ومنونا إنما تنذروا ما يترعب ذكر الله خشخا رحمه الله فبشير هو بمغفرت و أجلين كريم نحن ما ما كل إن نحن نحي الله ونكتب وما قدموا شيء نقصنا وثيم مبين وضريبة لهم مثل الناس حبل قيتن رجال مسلون إذا بثالث فقر وإن عليكم مرسلون. قالوا ما بشر من, من, من, إن أنتم من إلا قالوا بكم ولا ولا من قالوا معكم موسين اتبعوا من لا يسلككم اجروهم وتدلون وما يلي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتخذوا من دني الهه يريدك الرحمن بضر لا تغري عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ان الى الذي في ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون تيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما زلنا على قومي من بعد من جند من السماء وما كنا مزلين إن كانت الا واحدة واحده فإلهم قاملون يا حسره على العباده ما ياتيهم رسول الا كانوا به لم يروا كما قبلهم من يقولون ان مارج كل لما جميع لدينا مغللون لو مرضحينا وخلنا من حح ف منكون وجنا في الات من نخين وانا بوفجرنا فيها من العيون يكون من ثمري ووماملةدي ما ف لا يشكر سبحنا الذي خلواجه صديق لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منهم متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم أخلفكم على الترحمون وما تأتيهم من آية من آية تربي من لكانوا عنا معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا من مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. إن أنتم من فضل المبين ويقولون متى هذا الوعد إن كتب صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم منشي ولا تزونما تعملنا صحبل الوم في شغلفاكيهم وزاجون في غلاين على الراكي متقيون لوم في فاكته ولو مادع سلامقول الررب الرحيم منتاج الوم هو المجرمون ألا عادليكم ياني دم لا تبد الششيطاء مستطاع مضيه ولا يرجعون ومنامرون نكسو في الخلق افلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرانا مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعام فهم لا مالكون لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الالهة الا لا يستطيعون صرومهم ما يسرون وما خلق الذي عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نار فاذا من توقد اوليس الذي خلق السماوات والأرض على ان يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقولوا الذي بيده ملكوت شيء الرحيم ان رب ان من كل من كل خلقنا اننا خلقنا من طين لازب بل عجبت ايتس قرونا ذكرون ذكرنا يثكونا واذا راوا ايتين وقالوا ان هذا إلا سحر مبين ايذا مثلنا وكنا ترابا وعظما ايننا مبعثون او اباؤنا لوالون قلنا نعم انتم داخرون فانما هي زجره وحله فيدهم ينظرون فقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم تكذبون قشر الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فادخلوا صراط الجحيم وقفوا ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم المستسلمون وقبل بعضهم على بعض انكم وما كان عليكم يقولون فأويناكم إننا كنا غاوين فإنهم في العذاب مشتركون إن كذلك نفعله بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ويستكبرون ويقولون أَنَّا لَتَرِكُ آلهينَ لِشَالِمَ الْمَلِينُونَ بل جاء بالحق وصدق مرسلا إنكم من ذائقو العذاب الآليم وما تزون إلا ما كنتم تعملون إلا بعد الله نخلصين أولئك لهم لسق معلومون فواكههم مكرمون في جنة النعيم على شرور متقابلين طافوا عليهم بكث من ماعين بيضاء لذة للشالمين لفياوون ونوع من ينزفون وعندهم قاصرات والطرفين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إنني كان لقريني يقول أَنَّ كانا من المصدقين اذا مثلنا وكنت ترابا وعظاما انا لمدينون قالا ان انتم مطلعون فطلع فرؤوه في سواء الجحيم قالت الله انك لتورديني ولهن نعمه ربي لكم انتم من المحضارين افما نحن بالميتين الا موتاتنا الاولى وما نحن بمعدمين هذا لهو الفوز العظيم في هذا فليعمل العاملون اذالك خير الزر لم شجره فز قوم ان جننا فتل الظالمين تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين لا من من ثم مرجعهم الجحيم على ولا قد ظلّ قبلهم أكثر الأولين ولا قد رسلنا فيهم المنذرين فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولا قد ناداهم فلم يجيبوه ونجيناهم لهم الكرب العظيم ودعنا ذريتهم هم الباقين وتقن عليهم الآخرين سلام على نورهم في العالمين إن كذالك نجس المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين ثم رقدنا آخرين وإنه من شيعتنا إبراهيم إذ جاء من إذ قال وقوم ماذا تعبدون أئفكا آليات الله ظنكم في فقال عنهم إلى فقال لا فراغ فأقبلوا إليه زحفون قال تعبدون متاحتون الله خلقكم وما تعملون قالوا بأنو لهم بنينا فاقو في الجحيم فأرادوا بك أن ينفعناهم الأسفلين وقال وَقَالَ إِنِّي ذاهب إلى إِلَى سيهديني سَيَهْدِينِ رَبِّ من الصالحين فبشرنا بغناء حليم فلما أبلغ معه استعيا قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى ما الله من الصالحين فلما أسلم إن كذلك إن هو عظيم عليه سلام كذلك من اسحاقا نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاقه من ذريتهما محسن وظالم لنفسه ولا قد منننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما صراط المستقيم وتركنا عليهم في الآخرين سلاما على موسى وهارون ان كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وإن الياسين من المرسلين قال لقوميه لا تتقون وتدعون باطلا وتتركون احسن الخالقين الله ربكم رب ابائكم الاولين فكذبوا فانه لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلاما على الياسين إن كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وان من المرسلين اذا وجل في الغاابين فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ تمرون عليه مصبححينه باللي أف لا تعق وإنه يسلامنا ممسين بق فيلك شحون فساهم ما ف كان من الم حظنا فلتقة الح هو مين فلو أنه كان يشبحنا لا لاثفي ني لا يوم يعثون فبدنا بالعاراي وه سقيم عنبت عليه شجرة ية قطين رسنا اليات الف اودون فأمر ف البنات اللهم مبين فتو ب كتابكم إن كنتم صادقين بين و بين الجنه ولا قد عالمه الجنه إنما المخلصون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبون ما عليه بفاتين إلا من هو صاح الجحيم وما منا إلا لو مقام معلوم وإن نحن الصافون وإن نحن المسبحون وإن كانوا يقولون لو أن عندنا لكرم من عباد الله المخلصين فكفر بيه فسوف يعلمون ولا قد أثبت كلمته لعباد المرسلين إن لهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولعنهم حتى حين وأبي فسوف يغصرون فأبعاد من يستعجلون فإذا نزل بساحتين فسأوا صماح من وتولعنهم حتى حين فسوف بصيرون تبح رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا مسسلام على عَلَى والوحمد وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله اللَّهِ الرحيم صاد والقرآن وَالْقُرْآنِ بر الذينا كفر في اية وشيققة كمالكنا من قبل من قد فنااد ولاحينا نق عجب أنجا منذر منه قال كاف هذا صحير كذاب أجعل ال إلىها واحد انها ش عجبة قق مالا أمنه منش وص علىياتكم ان هذا لشيء عجاب. الملأ منهم في كل السماءات وما في الأسباب يجون هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم الحواد و وثمود وقمل القطن وأصحاب أولئك الأحزاب إن كلن الله فحق حساب وما ينذلها أولئل إلا صيحة واحدة ما لها من فواقة وقال ربنا عجل لنا قبل يوم الحساب على ما يقومون من كرابيد ندا وذل عيد إن أوابن الناس خن الجبال معه والاشراق كل الله أواب ملكواتنا و لكما الخطاب وهلا أتى كنبا والخصم إذا إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطى إلى سموات. إصراط إن هذا خناة تسعم وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيا وأعزني في الخطاب قال لقد ظلمك قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلينا عجدي وإن كثيرا من الخلقاء إلى يبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا عمرو الصالحة وقليل ماهم وظن داود أنما فتنا واستغفر ربه وغفر ركع وانا بفرفرنا ذلك وإنه له عندنا نزل فوصل ما بك يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون ما ذلك كفروا. كفروا من إنما العبد من صلاتك المسلمين في الأذيان المتقين كالفجار. كتاب أنزلنا ولك مبارك اللي يدبر آياته وليتذكرهون الألباب وما هبنا لداود سليمان العبد وإن هواب عليه بالعشين الصافي الجياد فقال اني حببته حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب يردوها عليا فطفيق مسحى بالسوق سليمان والقين على كرسيه جسدا ثم أنا لي وهب لي ملك لا ينبغي لي من بعدي انك أنت الوهاب فسخرنا لأوريحه تجلي من الروخان حيث واصب والشياطين كلب نائم في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب فإن له عندنا الأزلفة والكو عبدنا بنس معواذا بينركوب برلك هذا مهم بعدعد مشاربه وهب ولا مثل نام رحمة من وكريون الببي وخذ دة ضغ فضل به ولاتح ان وجدنا مصابرات هي معبد إن اووا بكر بعدنا بلهيسحق عقوببة والليدي ولا بص ان خلصناهم بخالص ان ك وإنههم عندنا لا من المصحين الخيق وسماع إنزبنا مالو من ساد هذا مِنْ للطويين هَذَا وَإِنَّ يصلنا فبيسلمي هذا هذا فليدوق حميغسااق فقل من بشكل أزواج هذاثوج مقعتحم مِنْ شَكْلِهِ ب هَذَا فَوْجٌ القالبل أننت مرحم بكم إِنَّهُمْ تم لنا قَالُوا بَلْ أنتما مرحبا بكم أنتم لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا من ضيفا في النار. وقالوا ما لاناذا فس هذا ظيف في النلي وقال مع لانا لا نظر جان كنت وم من ششرط تخذنا سخيا امزااقات عن ذلك لحق ما كان لي من علم بالملائكة على إذ يختصمون إيوحا إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالقهم بشرا من طين فإذا سويتو نفخت فيهم الروح فقعوا مساجدين فسجد الملائكة كلما جمعوا إلله إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أنك كنت من العالين قال أنا خير من خلقتي من النار وخلقته من الطين. قال فخرج منه فإنك رجيم وإن عليك من أقول أن من تبعك من المؤمنين قل ما أسألكم من اجل وما انا من المتكلفين ان هو الا للعالمين ولا بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا الله الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دنيا وله أمان نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفة. ان الله بينهم فيما هم في يختلفون ان الله لا يهدي من وكاذب من لو اراد الله ان يتخذ ولدا مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والارض الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل مسمى ألا هو العزيز فقالكم منسي حالة ثم جعل منها زوجها. وأنزل لكم من زوجة أنز لكم النا عم ثم تاجدي يخلقكم في بطون وماتكم خط من بعد مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي بُطُونَةٍ بكم لو اللَّهُ رَبُّكُمْ اللا فنا تصرفون ان تكفر فإ الله غني عنكم لا يض بعد الكفر ان تشكر يضه لكم و لا تزواوزرةذالاخرى ثم لا ربكم ريكم فيبيكم بماك تعملنا ان عليه بذات الور وإذا مس ياحذرون آخره رحمة ربي. قل هلأ السبيل الذين يعلمون لا يعلمون إنما يتذكر. قولوا الألباب. قل يا عباد الذين في هذه الدنيا حسنة. وارض الله واسعة. إنما يوفى الصابرون حساب. قل إني أن الله مخلص الدين. ووَمِرْتُ لِأَنَّكُمْ نَوْلُ الْمُسْلِمِينَ قل إني أخاف الناس تربي من, الله له فعبد من, من ذلك قولترون حسسن كل كل هذاهم الله ولايك الباب أ ثمما حق كلمة عاد افان تتم قهم فين لكن الذييتقابه نمررف من فقي بنية تجيم كانها ووععد الله لا يخف الله المعاد ألم تعا أن الله في العظ لذلك هو الله يهدي يشاء ومن الله ثم من وجهه سوء والعذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوق ما كنتم تكسبون كذب من قبل فاتاهم عذاب حيث لا يشعرون فعذاقهم الله في الحياة الدنيا ولا, عذاب ولا قد في هذا من كل قرآن الله في إنك ميت إنكم يوم تختصمون كذبا على الله وكذبا الكافرين بصدقي وصدق بي اولئك هم لهم ما شاء عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يكفر الله عنهم ما الذي ويجزيهم الذي كانوا يعملون اليس الله بكاف عن عبده ويخوزونك من الذين من من هذا وما يهد لله ثم له من ومن يهدي الله, الله بعزيز انتقام ولا انزالته من خلق السماوات والارض يقولون الله الا ما تدعون ان ارادني الله بضرنا لنكشفه او ارادني برحمته هلنا ممسكات رحمته الله عليه اتكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكاتكم اني فسوف تعلمون يأتي عذاب كتاب ومقيم عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلينفس وما انضل فانما يضل على وما انت عليهم بوكيل الله يتوفى انفس احيين وميتة والتي في منامها في امسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجر مسمى ان في من دون الله شفعا قل لا ثم الله لا ولو ما في سُوء العذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحكسون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحقا مما كانوا يسازعون فإذا مس الإنسان ظل دعانا ثم إذا خوّننا ونعمت منه قال إنما موتت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرنا على علم وقد قال الذين من قبلهم فما غن عنهم ما كانوا يكسبون فاصطابوا سيئات ما كسبوا الذين ظلموا منها أولئك سيصيبون سيئات ما كسبوا وما هم بمُعجزين أَوَنَمَا يَعْلَمُ أَنَّ الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لقوم لَا يَتِلْقُو مِنْهُمْ مِنْ قبل أن يأتيكم عذاب بغض تنوّن تلا تشعرون أن تقول نفسوا يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنتم من الساخنين أو تقول لو أن الله هادئ لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرته فكون من المحسنين بل قد جاءتك يأتي فكذبت تبيه واستقرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجههم مشودة ليس في جهنم مثول للمتكبرين ويونج لاولذي التقوا بما فازتهم لا يمسون سوء ولاهم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء واقين له مقالير السماء والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون ولا فغير الله يتأمرون أعبدوا أيها الجاهلون ولا قد روح إلى كون الذين من قبلك لا لا إحبطنا عاملوك ولا من الخاسرين برالله أَعْبُدُوا كُمْ مِنَ الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضت يوم القيامة والسموات مطويات أمين سبحانه تعالى ما يشريكون ونفق في السموات فصائقاً في السموات ومن في الأرض لا من شاء الله وثم نفق فيه أخرى فإذا القيامة ينظرون واشرقت الأرض بنو يربه ووضع الكتاب وجيها بالنبيين والشهداء وقضية بينهم بالحق وهم لا يغلبون ووفيت كل نفس ما عملاً وهو أعلم بما يفعلون وسيخال الذين كفروا إلى جهنم حتى إذا جاء يومكم هذا قالوا بنا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل لا دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثلكم تكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الجنة زمانا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فدخلواها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعدو ورث الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنيع مأجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين سيد الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب بمقابل التوبة شديد العقاب الطول لا اله الا هو اله المصير ما يجادل في آيات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذابت قبل ان قوم نوح ولحزام من بعد محمد كل يومت برسول يخذوا وجادلوا بالباطن ليدحضوا به الحق فخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حق كلمه ربك على الذين كفروا انه مصاب النار الذين يحملون ارجهم حوله ويسبحون بحمد ربهم يؤمنون به ويستغفرون الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلمه مغفر الذنوب تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ثم ندخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم من كنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات ومن تق سيئاتهم يمد قد رحمته ذلك والفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لمقه الله اكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى اليمان فتكفرون قالوا ربنا متى تنزل وحي ثلاث فعترفنا فاعترفنا بذنبنا فله خروج من سبيل ذلك لانه اذا جاء يالله وحده كفرتم ان يشرك بي تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما تذكروا إلا من ينيب فاد والله مخلصين لدينه ولكل الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش من علياء يشاء ومن يوم التلاقي وهم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ايوم تجزى كل كسبت يوم ان الله سليم يوم اذ القلوب لدى الحناجر من مل من حميم ولا شفيع يقطع يعلم خائنة الاعيون وما تخف الصدور الله يقضي بالحق والذين يدعون من لا يقضون إن الله هو السميع البصير أولم يصير في الأرض فانظر كيف كان عقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد من وآثار في الأرض الله بذنوبهم وما كان لهم من الله ميوقد ذلك بأنهم كانت تأتي مسلمون ببينات فكفروا الله إنه قوي شديد وعاقب ولقد أرسلنا مساميعتنا وسلطان في العون وها منا فقال كذاب فلما جاءهم بالحق من الذين قالوا قتلو أبناء الذين آمنوا معه والسحّي نساءهم وما الكافرين إلا في ضلال وقال في العون ذروني أقتل مساوين عربا وإني خاف اي مديننكم في <تصفيق> الارض الفساد وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن ان اله فرعون يكتوم ايمانه وتقتلون رجا ان يقول ربي الله وقد جاءكم ببينات من ربكم وانكم كاذبون فعلي كذبوه وانكم صالحون يوصلكم بعض الذي يعيدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في فمن انصرونا من بس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم إلا ما ارى وما اهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي امن يا قوم اني عليكم يوم والذين من بعدهم الله يريد ظلمنا للعباد ويقوم اني اخاف عليكم يوم التناد يوم تلون مدمرين ما من عاصم ومن يظلم الله ثم له من هذا ولقد جاءكم موسى من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم اي الله من بعدي رسولا كذلك يظلم الله من هو مشرف مرتاب الذين يجادلون في ايه الله ويرسلون كبر عند الله وعند الذين هم كذلك يظلم الله على كل قلب متكبر جبار قال فرعون يا امن بن لي صرحا لعلي ابلو الاسباب اسباب السماء موسى لا ظن كذبه وكذ الكذوبين فرعون وعمري فرعون إلا في تباب. وقال الذي قوم, قوم هذه عند حين ان وجدهم انه يدخلون الجنه فيها بغير حساب. قومي ما لي النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لكفر ما ليس لي به علم وانا ادعوكم إلى العزيز لا جرم انما تدعونني الي ليس في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا إلى الله وانه مشرفين هما اصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وافوض امر الله ان الله بصير بالعباد فوقال الله سياتم مكروه حاقب عذاب النار يعرضون على يوم عشي يوم تقوم الساعه ادخلوا في من الله قالها من العبادة وقال الذين في النار لخازنات جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بل قالوا فدعوا ومدعاء الكافرين إلا في ضلال إن لنا انصر لنا والذين آمنوا في حيات الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالم ولهم وله ولهم سوء سهودات ولقد اتينا موسى الهدا ورفعنا بني إلى الكتاب ودونا ذكر ليولنا الباب فصل ان ما عند الله حق ومستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشيه والابكار ان الذين يجادون في ايه الله بلا سلطان في صدوركم من ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير لخلق السموات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلم وما ليس عمل صالحه و ما تتذكرون ان ساعات لايه تلاعيب ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم دعويا استجب لكم ان الذين سكرون عن بالي سيدخلون الجنه مداخلين الله الذي جعل لكم اليه التي فيه والنار مبصره ان الله لذ فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا كذلك يفقون الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا واصورا لكم فحسن ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إلها إلها الحمد الذي يربعلمين هو الذي خلكمرا نخماقة ثم نا يتلو شددك ثُمَّ شوق <تصفيق> ومنكم ثُمَّ من قبل ثُمَّ مسم خق هو الذي يحي يم فذا قدر فنا قوللوكم فكون متأ الذي جد فييات لا أن صرفف الذي كذاب الككتتاب ووبما رسنابي رسولنا فسوف مونغللاوا في في الحميث ثم فيناري وسيرون ثمقيلو وينماككتشكل منلهقال له عنما بالكن نده من قبلش في ان كفائنين من قبلكم منهم كان لرسول ان الله فاذا جاء الله يقضي بالحق وخسر هنالك الله الذي جعل لكم الانعام منها في كان ما ما به التي في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصليت ايات من القران العربيه لقوم يعلمون بشرا ونديرا فعرض اكثرهم فلم يسمعون وقالوا قلوبنا فيها في اذاننا وقرون من بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم وحي علي انما إلهكم واحد استقيموا اليه واستغفروه وينوا للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم آجرون غير ممنون قل الذي خلق الارض فيها تجعل من تجعلون ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة ايام من سوائل للسائل ثم السوائل السماء وهي غقوم فقال لا الأرض إتيا طوعا أو كرا قالتها أتينا طائعين فقداو سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء نمراه وزين السماء دنة بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن عرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عادم وثمود إذ جاءتم الرسل من بينادي من بين خلف لا تعبود إلى الله قالوا لو شاء ربنا أنزل ملاك تفينا بما وصلتمي كفرن فامعروف السكر والفضي بغير الحق وقالوا من أشد مننا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة وكان بآياتنا يجحدون فارسلنا عليم من حساب الذين ذقوا معذب في الحياة الدنيا والعذاب والآخرة يخزبهم لا في السحب العامة عن الهون صائقة العذاب الهوني بما كانوا يكسبون ورجعن الذين آمَنُوا وَكَانُوا تقون وَيَوْمَ يُحْشَرُوا أَعْدَاءُ الله الى النار فيمزجون حتى اذا ما جاءوها شاهد عليم سمعوهم وبصروهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لمشيتوا علينا قال انطق الله الذي انطق كل شيء وما خلقكم اولا مره ترجعون وما كنتم تستيرون ان ايش عليكم سمعوكم ولا بصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا من في ما من, خلت من, من كفروا لا تغلبون فرعذاً شدینا و لا اسواء الذي كانوا يعملون ذلك جزاء و الله النار لهم في هداة الخلد جزاء بمكانه بآياتنا يجحدون و قال الذين كفروا ربنا الذين من الجن والانس نجعل ما تحت قدمينا من الأسفلين ان الذي قرأوا الله ثم سقى متنزه ولا تخافوا ولا تحزنوا بشر بالجنة التي كنت نحن في الحياة الدنيا وفي الاخرة لكم فيها ما ولكم فيها ما تدعون نزولنا غفور رحيم ومن أحسنوا قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنات ولا السنيئة إذا فعلت إن الذي بينك كأنه ولي حمين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما من شيطان ينسجون فاستعذ بالله انه هو السميع العليم من اياتي الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله وسجود لله الذي خلقهن انكم يا تعبدون فانسفروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنار يوم لا يسامون ومن آياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموت انه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يغفون علينا ففمن يلقى في النار خير ام من يوم القيامة يعمل منه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطن من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك الذي مخرته وذوي اقاب امريم ولو جعلنا قرانا عجما لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو الذي امن به وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقرون وهو عليم ممن اولئك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى فيه ولولا كلمه سبقت ربك لقضي بينهم وانهم لا في شك منهم ريبه من عمل صالحا فلنفسه نفسه يوم نساء وما ربك بظللام للعبيد إليه يرد عن الساعة وما تخرج من من اكمام وما تحمل من ثوى لا تضع لنا بعلم ويوم يناديهم انشرك هذا منا من شهيد وضلعن ما كانوا يدرون من قبل وظنوا ما لهم من انسان من دعاء خير وإما سوء شرف يئس قنوط ولئن ذكرناه منا من بعد لا ضرّا مسّت هذا لي وما ظن سعة قائمة ولا يرجع تُو إلى ربي إن يعند أول الحسنة فلا نُبِي أن الذين كفروا بما عملوا ولا نُذِق أنهم عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان عرضه وناهى بجانبه وإذا مسه الشرف ذو دعاء عريض قل رأيت من كلم عند الله ثم كفّت به من أضل ممن وفي شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الهافي وفي أنفسهم حتى يتبين لهم النار الحق أو لم يكفي ربك أن على كل شيء شهيد ألا إنّه في ملية من لقاء ربّه ألا إنّه شيء مُوحى طبس بالله الرحمن الرحيم حامين معيين قاف كذلك يُوحى والذين من الله العزيز الحكيم لهما في السماوات وما في الأرض وهو العليم العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقه والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون يسافرون لمن في الأرض لا ان الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دون أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك اوحينا لك قرانا عربيا لتنذر به القرى من حولك وتذير يوم الجمعة ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة من يشاء في ما ولي ولا نصير اتخذوا من على شيء من شيء الله ذلك الله السموات والأرض جعل لكم من ومن الأنعام أزواج يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وما البصير لهم قليل السماوات والأرض يبسط الرزق يشاء ويقدر إنه بكل شيء عالم شرع من الدين ما وصّابينه حوى الذي أوحينا إليك وما وصّينا ببرائمه موسى ولا تتفرقوا فيه كبر على المشكين ما تدعون إليه الله يجتبي إليهم يشاء ويهدي إليهم من, من بعد إلى في كما من كتاب الله ربنا وربكم لنا أعمالنا و لكم أعمالكم لا حدث بيننا وبينكم الله يجمع بيننا و بينه المصيّد والذين يحاجون في الليل من بعد المسجّد لا وحدتهم داهية وعند ربهم عليهم غضب ولا مغذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدركك على الساعة قريبا استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا ومشفقون منها ويعلّمون أن الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ظلال بعيد الله لطيف من يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد في ومن كان يريد حرف الدنيا في من نصيب ما لم إنهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين المشفقين مما كسبوا وهو واطيع بيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رواض الجنه لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك والفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده والذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة بالقرب ومن يقتال في حسنات النزد له فيها حزنا إن الله غفور شكور ثم يقولون اتطلع على الله كذبا فيجعل إلا هو يختم على قلبك فامح الله الباطل ويحقو الحق الصدور الذي عن عن ما تفعلون آمنوا من الله رض قل عبادي لا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وإنه بعيبادي قبيح بسيط وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلت وأنشر الرحمة وهو الولي والحميد ومن آياته القسمات الأرض يوم بث فيهما وما بث فيهما من دابة وهو على جميع إذا يشاء قدير وما صابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويحفوا عن كثير ومنتمي معجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوال في البهلك الإعلامي يشاء يسكن الريحة فيضل النظوات على ظاهر إن في ذلك آيات لكل صبا شكور أو يوبقىهن بما كسبوا ويحفوا عن كثير ويعلم الذي لا في آياتنا ما لهم مما حيص فما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند خيروا وابقى <تصفيق> للذين آمنوا على ربهم توكرون والذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبوا يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم مما رزقناهم ينفقون والذين إذا صbam البغيهم ينتصرون وجزاء زيات زيات مثلها فمن عفا وأصلع فأجروا على الله إنَّهُ لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعد الظالمين فهؤلاء كما عليه من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض غير الحق هؤلاء لهم عذاب أليم ولا من صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يظل لله فما لهم من لم ير العذاب يقولون من سبيل وتراءوا يعرضون عليه خشين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم وهلم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من اولياء ينصرهون من, من, من, من, من الله ما لكم من يوم يضللونه وسم لهم لربكم من من الله من ان البلاغ اذا كفور يشاء يشاء, يشاء, ذكران يشاء كان إن الله وإلا وحي نومن ورايح جاب يرسل رسولا فيوحية بيدني ما يشاء وإنه علي حكيم فكذلك وحي ناليك الروح من أمرنا ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا ونورا نادب بهم نشاء من عبادنا وإنك لتهدينا صراط المستقيم من صراط الله الذي لو ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم الكتاب المبين إننا جعلنا قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلونه وإنه في أم الكتاب لدينا العلي حكيم أفانضرب عنكم الذكر صفحة أن كنتم طوّا مسرفين وكما رسلنا من نبيين في الأولين وما ياتي من نبيين إلا كانوا فيه السذون فأهلكنا أشد منهم وبطشوا وما ضاع ولا ينسى خلق السماوات لا يقولون العزيز الذي جعل لكم الارض ممهدا وجعل لكم فيها سبلا لكم تتدون والذي نزل من السماء ما بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها فتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمت ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلنا له من عباده جزان ان الانسان الكفور مبين اتخذ مما يخلق بنات وآصفاكم بالبنين واذا بشروا حدوا بما ضرب للرحمن مثلا ضل في الحلة غير مبين وجعل ويسألون. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا وَمَا بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ مَا تَنَزَّلَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَهُمْ بِالْمُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قرية من يوابا حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وما انبي هذا القران على رجل من القريه العظيم اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات خير يجمعون يكون الناس من كل ذلك عن قالوا وانه عن السبيل ويحسبون انهم متدون حتى إذا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبين اليوم ظلمتم انكم في العذاب مشتركون فانت تسمع الصم وتدلون يوم كان في فإن منهم أو أنك الذي عليه فقال على من, قبلك من, رسلنا جعلنا من دون الرحمن قالوا أيها الساحر أدعوا لنا ربك بمعاهدة عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم المعذاب إذا من كثروا ونادوا في قومي قال يا قوم أليس ليملكم الصراوة هذه إلى نار من تحتي أ تبصرون تبصرون أما خير من هذا الذي هو مهين ولا يكذب يوبين فلو لقى عليه أسرة من ذهب لو جاء معه الملائكة مقترين فاستخفقوه وفاطئوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أسفون انتقمنا منهم فغلقناهم جميعا فجعلناهم سلفا ومثل الآخرين ولما أضلي باب مر مثلا إذا قوم كمن يصدون وقالوا خير أمه ما ضربولك إلا جدلا بل الخصيمون إن هو إلا عبدا عمن علية مثلا لبني ولو نشاء منكم ملائكة في الارض يخلفون وانه العلم للساعه فلا تمتهن النبيا وتتبعون هذا صراط مستقيم ولا يضلنكم شيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولي وليبين لكم وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف بين للذين ظلموا من عذاب يومئذ ان هل ينظرون إلا الساعة الساعه تاتيهم بغته وهم لا يشعرون لا يوم بعضهم لا ولا تطاف بصحاف أنفس وترذلايون وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تكُن فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم قايدون لا يفتر عنهم وهم فيهم بلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. قال إنكم ما لقد ليناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كانوا أما برهم أمرا فانهم بريون. أم يحسبون أن لا نسمع وشرهم نجواهم. بلا ورسولنا لديهم يكتبون كل إن للرحمن والرفاة والعبادين سبحانه رب السماوات والأرض رب العرش ما يصفون فذرو يخوضوا يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وعدون. وهو الذي في وفلاض الله هو الحكم عليه متبارك الذيهم كلسمات والرض بهمما بعين دو المساعةات ووللي ترج وم كلنا دونا مندون شفاة اللا من شدة بالقيم علم كلسالت خلاقوم لاقول الله حميم أن ييفكون قيلي رب انها ولا يقوم لا يمنونه فصبححانه و كل السلام فسووف علم لا حيي الررحم حمييم والكتاب مبين ان زن في ليلة مباركة إن كنا فيها كل مذنا أمر إن إن والين تبلون في شك يلعنون فرتقب يوم تت السماء وبدخان مبين يغش الناس دعذاب اليم ربنا انك شف عنا العذاب إنا ان مؤمننا ان لو ذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انك كاشف العذاب قليلا انكم عائدون يوم نابطش البطشات الكبرى انا منتقم ولقد فعلنا قبل قوم فرعون وجاءهم رسول كريم لندوا الى عباد الله اني لكم رسول امين والا تعنوا على الله اني اتيكم سلطان مبين واني رعت ترجمون وإن يقوم لي ليلا أم تركوا من جنات و وجروع و جروي و مقام كريم و نعمة فيها كذلك و قوما خالين فما بكت عليهم السماه والأرض وما كانوا مضلين ولقد نجينا بني سرائيل من العذاب المهين من في العون إنه كان عاليا من المشرفين ولا قد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم نلايات ما في بلاء مبين إنها ولا إلى يقولون إنها إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فاتوا بأبائنا إن كتم صادقين أو خير أن قومت بعى والذين من قبلهم ألكنا منهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهم عابين ما خلقناهم إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصام يقات وما يوم لا يغني مولا عن ولا شيئاً ولا ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرت الزقوم طعام لذيك الموليا والي في البطن كغلي الحميم يخذوه ويعتلوه إلى سواي الجحيم ثم صبوا قرى سيم عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم يترن ان المتقين في مقام آمين في الجنة وعيون البسون من صنوص وينسابر ق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكات آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعوا معذاب الجحيم فضل من رب كذلك والفوز العظيم فإن ما يصنعه بليزانك فرقيبهم مرتقي ال لا الرحن الرحم <تكلم> حميم تنزيل ككتتاب الله العز الحكمم ان في السماات وغضلايات اللي منه فيكم ما ب ان دا بتنايات القومكن اختلا في اللي والناري معز الله من الساع فاحية فااحي بالرض اهد كَفَرُوا الذين رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ لهم عذاب مرجمسليم الله الذي سخر لكم البحر تجري فيه فبأمر ولتتبعون فضلي ولا علكم تشكون وسخر لكم من إن في ذلك لآيات لقوم يغفر الله بما صالح من من من بينهم على لا و ولي المتقين هذا الناس ووده و رحمة اليقوم ان حسب الذين جتراه سيأتي الذين وعملوا سواء امحيه وما أم ماتوم ما يحكمون وخلق الله السماوات والظلاقي وارتجز كل نفس بما كسبت ولم يغرمون من اتخذ الله على سمع وقلب وجعل على بصر يغشى وتنفيم يدي من بعد الله ما هي الا حياه الدنيا ونحيا وما يهلكن الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم لا يظنون ويدوت على ما ما كان حجتهم من الله قالوا اتو باباينا يكتب صادقين كل الله ثم يوميتكم ثم يجمعكم يوم القيامة ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون سم اللااضي وَالْأَرْضِ ساات يومذ يسر مبيقيون وت كلمةنجية ال لمة تده ال كتاب عليهومزونما تُدْعَى إلى كتابها اليوم ما كنتم هذا كِتَابِهَا طق ليكم حققي كنت السنسخ ما كنت تعملون أما الذي صلاح فييدخ في حت ذلك وفوز فاليوما لا يخرجون منها ولاهم يسحَبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب وله السماوات العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل كتاب الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق مسمى والذين كفروا عن ما أنزل من ما ترون من دون من قبل هذا وآثار من علم من كتب صادقين يدعو من دون الله لا يسجِّب ولا يعلم القيامة وهم غافلون حشر الناس وكانوا لهم عداء وكانوا بعبادة كافرين وإذا تطلع مآيتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاء وماذا يقولون إن من الله شيئا هو عالم بما ظن في <تصفيق> كفابين شهيدا بيني و بينكم وهو الغفور الرحيم كل ما كنتو بدعم ما يفعل بي ولا بيكم من من كلام عند بين سرايين على مثل فاعمل واسكبرتم الله لا يغفر الضالين وقال الذين كفروا خير ما سبقنا قبل كتاب ثلاث واعلم والدي وانا صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك وانني من المسلمين اولئك الذين تقبل الله محسن ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه افلكم اتعيدان ان وقد القرون من قبل وهم يستغيثان الله وإليك آمن الله حق فيقول ما هذا الا استطير الاولين اولئك الذين حق القول من قد من قبل من الجن والانس كانوا من عمله ولي وصفهم عملهم ومن يظلمون النار طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تزونعذبون بما كنتم تستكبرون الارض بغير الحق وبما كنتم ترتقون واذكر اخوات اذاذرقوم بالحق وقد خلت النذر بين لديهم قل لا تعبدوا الله انی خافوا علیکم عذابی منعظیم ما تاندون اکتبو مصدقین قالا اینم لیلیم علیه و اوبلی وکم اوصلت بی ولکنی اراکم قوم عاد عارب و منطی نابل و مستجلت بی ریحون فی عذابنا لیم تلمیر كل شیم بر ربه فصحنا یوایل مسکن کذالک نجسی القوم مجرمین يوم لا يقوم <تصفيق> المندرين قوم يقومنا سمعنا كتابا انزلا من بين يديه الحق و الى قوم الله و امنوا يغفر لكم من ذنوبكم الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونيه اولياء هؤلاء كفرالمبين يروا الله الذي خلق السماوات ولم ان بقادر على يحيي الموتى بلا ان على كل شيء قدير ويوم يرض الذين كفروا علينا ليس هذا بالحقيقه ربنا قال فذوقوا عذاب بما كنتم تكفرون فاصبروا بالعزم من الرسل ولا تستعجل لهم يوم يرون ما يعدون لمثول ساعه من نار بلاغ فلولا كل القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصلوا عن الله يضلهم عليم عليهم وزين على محمد وهو الحق ربك ففرأهم سيأتهم بالهم وذلك بيان ان الذين كفروا بالطاغوت الحق كذلك الله للناس امثالا فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا حتى من بعده في حتى تزال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا سبيل الله فلا يضل اعمالهم سيهديهم صلاحا لهم ويدخلهم الجنه دار لهم يا الذين الله ينصركم اذا تقدمكم الذين كفروا فتعس لهم ذلك الله كان الذين من قبلهم الله الكافرين. الله الكافرين لا مولى لهم ان الله يدخل الذين امنوا الذين ناتجهم نار ولذين كفروا وتمتعوا عام والنار مثل لهم وكاين من قريات هيا من لهم كان على بينه من ربيكم من له عمله واتبعوه ومثلوا الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير من لم يتغير طعما من خمر لذات من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمره ومصيره من ربهم كمن في النار وسقما حميما فقطعوا منهم من عليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين وهتلوا ماذا قال الذي طغى الله على قلوبهم متبعوه وهم الذين اهتدوا زادهم دواتهم تقواهم فهل ينظرون فقد اذكراهم فحلم انه لا اله الا الله واستغفر لذمك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فيقول الذين امنوا ولئن نزلت سوره فإنه انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال ورايت الذين ييقولون من رضوا يضرون لكم نظر عليهم فهؤلاء لهم عزم امره صدق الله لكان خيرا لهم فلا عسيت من توليت من تسده الارض وتقطع احلامكم أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم فاصمهم عما بصرم فلا يتدبرون القرآن مع ان قلوبنا إن الذين الذي على الدار من بعد ما تبين لهدى الشيطان سوا لهم امل لهم ذلك بأنهم قالوا للذي كلمه نزل الله يطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم ملائكه يضربون ودبارهم ذلك بانه متبع الله وكره رضوانا وفحط طاعم لهم ام حسب الذين في قلوبهم مرضا ان يخرج الله ضلالهم لو نشاء لاريناكم فلعرفتم به اسما ولا, ولا تعرفن في الله يعلم ولا نبل وانكم حتى نعلم منكم ان الذي كفروا صد عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما بين لهم الهدى الله شيئا يا الذين الرسول وطير ولا تبطلوا اعمالكم ان الذي كفروا صد عن سبيل الله ثم ماتوا هم كفار فلن يغفر الله لهم فلا معكم ولي يتيراكم اعمالكم انما الحياه الدنيا وله انت من تتقوا ياتكم ولا يسألكم مالكم هي سالكم فيخرجكم تبخلو ويخرج في من يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله ولا ني وأنتم الفقراء وإنت تولوا استبدوا قوم راية لكم ثم لا يكون أمثالكم اسم الله رحمن رحيم إن فتحنا لك فتح مبين اللي فرر لكم الله متقدما من ذمكم ما تأخر ويتم نعمته عليكم ويهديك صلات المستقيمة وانصرك الله واصلا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمان وان الله جل وعلا وكان الله فوزا عظيما ويُعذب المنافقين والمنافقات ومشيكات وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا إن الذين يبيعون كنما يبيعون الله إذ الله فقيدهم فمن نكث فينا عن عليه الله فسيأتيه جنعظيم سيقول لكم مخلفونا عننا عرب شلتنا ما استغفر لنا يقولون باسيات ما ليس في قلوبهم قل سمي يملك لكم من الله شاننا اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما خبيرا بل من ينقلب رسول ذلك في قلوبكم ظننت ظن السوء وكنتم ورسوله الكافرين السماوات يشاء من السماوات والأرض يغفر كان الله غفورا رحيما سيقولون مخلفونا اذا انطلقتم ان من قبل فسيقولون خل في <تصفيق> نع Arabs توتوعان القومن اليباس مشرين تقتوما بسمونا فنتطيعي ما من قبلا يعذبكم عذابا ليس على العمه حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج وما يطيع الله ورسوله يدخل الجنه تجيم تحت نار وما تولى يعذبه عذابا اليملا لقد الله عن المؤمنين تحت ما في لكم الناس وجل سنت الله تبديله و هوالذي كفرياً هم عنك مايدكم عنهم ببطي ما كتن بعد الله هم الذين كفروا عن هذه معكم فانياب اللّه ما حي لا و لا لجارم مؤمنون من يساه و من الله يشاء ولو تزيلوا العذاباً الذي كفرهم من عذاب ليله يرجع عن في الرسول وكان الله اللهم الذين امنوا وجدوا وعلى الكفار رحما وبلا فضل من الله ورضوانه سيما في وجوههم من اثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الانجيل كذلك انرجى شطوا فازروا فاستغرض السواء سوقي زرع اليريض من الكفار الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم جنات واجرا عظيما بسم الله الرحمن لا لا فوق النبي ان ان الله عظيم الحجرات حتى تخرج يا ايها الذين امنوا ان جاءكم ان تصيبوا قوما بجهالة على ما فعلتم نادمين الله في كثير من الامر لانعمتم ولكن في قلوبكم والكراهه اليكم الكفر الله ان انما يا ولا خير منهم ولا نساء خير ولا بعد الايمان يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من بعض الضنيس ولا تجلسوا ولا يقترب بعضكم بعضا أيحب واحدكم أن إن الله تواب الرحيم يا أيها الناس وإنا خلقناكم من الله يتقاكم إن الله عليم خبير طالت العرب وأمنا قل لم في الله الله ثم الله الله شيء معني ان كنتم صادقين ان الله يعلم غايب السماوات والارض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم هذا شيء عجيب ايضا مثل وكنا نرى من ذلك رجع بعيد بالحق لما جاء في امر مريد افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج والارض مددناها ولقينا فيها رواسي وانبتنا فيها كل زوج بهيج تبصرا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب وأحيينا كذلك خروج اتى وقومته بعين كل كذب الرسول فحقه بلون في لباس جديد ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما يوسوس في نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد يتدلق متلقيان عن اليمين الشمال قاعد. ما يلفظ من قول لدي رقيب عتيد وجاءت الموت ذلك من كنت من التيهيد ونصر في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع ساعيق وشاهد لقد كنت في من هذا فكشفنا عن رطاق فبصرك اليوم احديت هذا ما لدي عتيد القيها في جهنم كل كفاي عندي دم الناع للخير معتدم مريب الذي جعل الله لا انا خلق في العذاب الشديد قال ما ولكن كان في بعيد قال ما حبيب يوم انا قولوا لنا ما المزيد واجنفت الجنه للمتقين غير بعيده هذا ما حفيظ ان خشي الرحمن غيبا وجاء بقلب منيب ودخلوها بسلام يوم لهم ما فيها مزيد وكما هلكنا قبلهم من من مطش فنقبوا في بلادها من محيس ان في ذلك كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا على ما يقولون وسبح ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل يسبحوها وجبار السجود والسماء يوم ينادي مناد من مكان قريب يوم يسمعون صيحه ذلك يوم الخروج اننا نحن نحيي قالون و ما ان تعلیم جبایی فذکب يخاف می خافوا عید. من اللهم رحمان رحمت ذریات ذرآن فلحاملات وقرآن فلذریات وسم فلمقسمات يومران. إنما توعدون صادقون وإن الدين لا واقع. ذات الحبک إنكم في قول مختلف. يؤفک عنو منؤفک قوت الخرسون الذين في غمرة ساهموا يسولون يان يوم الدين يومهم على النار يفنون. ذوق فتنةكم هذا الذيكم تنتبي تستعجلون. إن المتقین مجنات وعيون آخرين ما تأمر ربهم إنهم كانوا قبل ذلك كانوا ما, ما أنكم تن... مطيقون. ألا تك حديث ضيف بريء مكرم إذا عليه علي فقال سلام قال سلام قوم مكرم فراغ إلى هني فجاء أبي سمين فقربه قال لا تأكلون من خيفة قالوا لا تخفوا بشروه بغلام عليم فأقبلت مرأت في صلة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما قطبكم يوم المرسلون قالوا إن أرسلنا لقوم المجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسوامة عند ربك المشرفين من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بنت من المشرمين وتركنا فيها آية للذي يخاف العذاب الآلين وفي موسى إذا صلنا وياه في عون مسلطان مبينين فتولبوني وجنوده فبدناهم في اليمن وهو مليم وهو في عاد إذ أرسلنا عليه الريح العقيم ما تذر من شيء نفتح عليه لجعت وكرمين وفي ذمود القائلون تمت و حتى حين فعاته على ربهم فأخذتهم صياقت ومنظرون ينظرون ثم من قيام وما كانوا متصرين فقوم منوهم من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين السماء بلينا بأيدي وإن لموسى ونال الطفرشنا فنيعمل ما من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إن الله إني لكم من نذير مبين ولا تجعلوا مع الله لانأخر إني لكم من مبين كذلك ما أتى الذين قبلهم الرسول لقالوا ساحون أو مجنون عنه فما أنت بملوم وذكر فإن ذكرة تنفع المؤمنين وما لا يعبدون ما يريدون من الرزق وما يريد يطعمون إن الله ورساه قد قوة المتين فإن الذي ظلم ذنوبه مثل ذنوب أصحابه فلآ يستعجلون فويل للذين كفروا يومئم الذي يوعدون من الله الرحمن الرحيم وطون وكتاب مسؤول في رق منشور والبيت المعمر مساق في المفوع والبحر المسؤول إن عذاب ربك لا واقع ما لا ومن دافعيه وما تمر السماء مورى وتسير الجبال يومئذ المكذبين في يوم يدعون إلى هذه النار التي هذا ولا ما تعملون إن المتقين أتهم ربهم واقام ربهم الجحيم كلوا وشربوا هنيما بما كنتم تعملون كتكئين على شرور المصفوفة وزوجناهم بحول العين والذين آمنوا واتبعوا مدرية من الحق من مدرية وأمالةنا من عمل من شيء كل أمرين بما كسب رهين وأمدناهم بفاكهة ولحم مما أشتون يتنازعون فيها فيها ولا بيطوف مكنون على في أهلنا مشفقين الله من قبل هو فذكر ولا فأني معكم من المتربيسين أنتمرون أحلامون بهذا من قامون طاغونام يقولون تقولوا بالله يومئن فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء نعم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض لا يوقرون عندهم خزي إن ربكم هم مسيطرون أم لا مسلمون يسمعون فيه فلياتي المسلمون هم مسلمان مبين أم لا والبنات والأقون البنون أم تسمعون جرما فهم من مرة مثقلون أم عندهم أم يريدون كينف الذي الله, الله من الذي يوم لا ولو ذلك ولكن الذي حكم ربك فإنك بآعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي وحاء علموا شديد القوة مرتين فاستوى وهو بالفوق العلا ثم دنا فتدل فكان قاب قوسينا وأدنا فوحي لعباده ما وحى ما كذب الفؤاد وما رأى وعلى ما يرى ولقد رأوا نزاة أخرى عند سيرة المُنتهى عند جنة المَوائذ البصر من ذكر وله سبان ونسمیت موهان تموابا وکوما نزل الله بیا من سلطانیه يتبعوني لا اضنا ومتاهل انفوس ولقد جاء اومر ربیم الهدا والأولى وكان ملك في السماوات لا توني شفعتهم بعد يئذن الله لمن يشاء إن لا من إن الظن الظن لا من من عن ولم ذلك من عن سبيلي ما في وما في الأرض بما يعملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الذم والفواحش إلا اللمم إن ربكم واسع المعرفة واعلم بكم ذا نشاك من الأرض وإذا أنتم جنت في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما انتقى فراية الذي تولى وأعطى قليلا وأكده عند دعو الغيب فهو يرى لم ينبب بما في صوره في موسى وبراهيم الذي وفى اللات جوازرة وزرورة وليس للإنسان إلا ما سعى والنعيم وسوف يرى ثم يلزاه ربك من هو وأنه اولا وثمود فما بقوا وقوما رحمن من قبل انهم كانواهم اظلموا وطغوا والمؤتفق تاهوا فهو الشاء ما غشاف باي اله ا ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى اذفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم قد اقتربت الساعه وانشق القمر وانيرت ايتين يعرض ويقول سحر مستمر كذبوه واتبعوا اهواءهم كلا من مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجره حكمه بالغه فما تنين النذر فتولى عنهم يوما يدعو الداعي شيء نكر شعبا بصارون يخرجون من الاجاد ثيك انهم جراث منتشرون موطئنا الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عمدنا وقالوا مجنون ووزجت فدعا ربب واني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر فجر الارض عيونا فالتقى ما وعلى امر قد قدر حملناه على ذات الالحاح وجسر تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفرت ولقد تركنا ايه تفاهم المذكر فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذري ان نار سنري من حصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس تظن انهم معجز نقل من قاعد فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذكر كذبت قاموا من نذر فقالوا بشرا في ضلال وسحر اولقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب اشر سيعلمون من الكذاب الاشر فتنة ونبئهم ان مصر الناقه فتت لا نفرتق بهم الصبط ونبيهم ان صيحة واحدة فكانوا من, من لوط ان حاصما كذلك نجزي من شك مستقيم فذوقوا عذابًا ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاءنا في العون النذر كذبوا بآياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر اكفروا خير من اولائكم مملكوا براءتهم في الزبور يم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر ليس ساعته وما يدوم ساعته ادها وامر إن المجرمين في ضلال وسور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقط ان كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا الا واحده كالنحم البصل ولقد من في الزبور وكل صغير إن في في بسم الرحمن الرحيم الرحمن علم القرءان خلق الانسان وعلمه البيان الشمس والقمر بحسباني والنجم والشجر والسدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تظلموا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تظلموا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه ومنخل ذات اكمان والحب ذو والريحان فبئيا لا ربكما تكذبان خلق الانسان من كل كالفخار وخلق الجان من ماج من نار فبئيا لا ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبئيا لا ربكما تكذبان يا ما رجل بحرين يلتقيان بينهما مرج حق لا يبغيان فبئيا لا ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ وهو المرجان فبئيا لا ربكما تكذبان ولو الجواهر المنشات في البحر كالعلم فبئيا لا ربكما تكذبان كل من يا فاني لا ربكم تكذبان كل يومن هو في شأني فبيئي آلا يا ربكم تكذبان لكم ايوا ثقلاني فبيئي آلا يا ربكم تكذبان يا معشر أن تنفذوا من قطان السماوات و لا تنفذون إلا بالسلطانين فبيئي آلا يا ربكم تكذبان يرسل عليكم من النار و فلا تتصيراني فبيئي آلا يا ربكم تكذبان في إذا انشقت السماء و فكان ورضا كديهان فبيئي ربكم تكذبان في لا يرسل عن ذبيئنس ولا جان فبيئي آلا يا ربكم تكذبان يعرف مجرمون بسيمون من وبين حميم ان فان في اي لا ربكما تكذبان خاف مقام ربه جنته لا ربكما تكذبان ذوات اثنان فان لا اي لا تكذبان فيهما عينان تجريان فباي لا ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهه زوجان لا ربكما تكذبان متكئين على فرش مبطنين ومن سدر قرن وجناتين دان فباي لا ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمنهن قبلهم وناجان فباي لا لا ربكما تكذبان الجزاء لا تكذبان ومن دونهما جنتاين فباي لا ربكما لا متكذبان في ما معين الضاق خانني فبيها لا ي كذباني فيمافاات وولخل ورومن فبي لا يرب كنت كذبان في خياات حسة بي لا رب كنت تكذباني ح مقصة في الخياي فبي لا في <تصفيق> النعيم ثلث من وقليل من على سر الموضوع متكئين متقابلين يطوف عليهم دامن مخلدون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهات مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا قيلا سلاما سلاما اليمين ما اليمين في سر مخدود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهات كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروج مرفوعة ان انشاء بكارا عوربا تراب الاصحاب اليمين ثلث من الاولين وثلث من الاخر واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظلم يحممون لا بارد ولا كريم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا على الكريم العظيم وكان يقولون اذا لما بعثونا او ابا قلنا الاولون نقول ان الاولين والاخرين مجموعون لمجموعون الى ميقات يوم من زقوم من عليه هذا ما تمنون انتم قدرنا نحن على ان, ان لونا من لونا فلو لا تشكرونا فلايت من النار التي تورونا أنتما نشتم شجرة من نحن منشون نحن جعلنا تذكرته ومتاع المقوين فسبب اسم ربك العظيم فلا أقسم قسم بمواقي النجوم وإنه لا قسم لو تعلمون عظيم انه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعون لتقكم أنكم تكذبون فلاو لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذن تنظرون ونحن أقرب إليمكم ولكن لا تبصرون فلو لئن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين ضالين فلا من حميم وتصليت الجحيم من انها ذا له حق فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في ست ثم ما يلقى في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما فيها وهو معكم اينما كنتم الله بما تعملون له ملك السماوات ويلا ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ففي الذين ينفقون كبير وما لكم لا بالله ورسوله لتومنوا كنتم مؤمنين هو الذي على عبده من ظلمات النول وان الله بكم لا رحيم تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين وكل الله الحسنى والله بما تعملون الذي الله قرضا حسنا فيضاعفه له وهو له وجه كريم يوم ترى المؤمنين والمنافقين يسعون برين يديهم وبايمانهم في ذلك والفوز العظيم يوم يقوم الذين من نوركم قد ارجعوا وراكم فتلتمسوا بينهم بسور باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب ينادونهم الم لم معكم ثم رضكم لمني الله وغرقكم بالله غرور. فاليوم لا يأخذ منكم في ولا من الذين كفرن أموالكم النار وهي مولكم أبيس المصير. ألم يأني الذين آمنوا واتخشع قلوبهم لكل الله ومرزب الحق ولا يكون كلذين وتركت من قبل فطال عليهم أن الله يحذره من الله الجحيم. لوحت عليهم ثم يكون حطاما وفي اخرته عاد مشديد ومغثره الله ولا وما ومال حياه الدنيا الا متاع الغرور سابق الى ما في رحم ربكم جنات عرضها كعرض السماء وارض عدت الذين هم بالله ورسل ذلك فضل الله يتيم يشاء والله ذو الفضل العظيم ما اصاب من في الارض ولا في في كتاب من قبل أن, ان ذلك الله يسير لكي لا على ما ولا الله لا يحب كل مختال فخور الذين الناس الله الناس شديد الله ان الله وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ هي وَالْكِتَابَ النبة الكتاب فمنهمدي كثير فَاسِقُونَ فق مقفين على ثان برسنا قفينبيسببني بِعِيسَى قوات اوند جانا في قتبار ف وحت ووربانيةني بتدعوا ماكتبعالا بتغالوان لا فماها هوحقعاياتها من نس ومات من أمات من الله ولالو إن ي يكون مكرام منقول وزور وإ اللهفهف الذي ظون من نسيم ثم عدونني قالوا في تحير رقبة من قبلية تماس لاكم تبي الله تم كبير ف لا يدي ما يكون منه ثلاث الله ولا خمسة الله سااد ولاعدنا من ذلك الله انما كانت ثم مانا بوم بعمل وقيمةله كل عليه انتري الذي الث مايعما وع تناجون بث الله الذي منكم الذي وت درجات الله بعمله كبير يا اليا منذات تصف قد بين لدينا جوكم صققة ذلك خكم مط ف لم تجد فإ الله الرح آشفق تقدم بينكمصدقات فعللا تفعل الله فقي صلاات سكتاتي استحود عليهم الشيطان فأنساه ذكر الله أولئك حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يوحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله والأغبياء أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون من بلائِه لأولئك يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم لإما بروح منه ويدخلهم جنات تجري متنارو خديم في أرضي الله عنهما رضوا عنه حزب, إن حزب الله على حزب الله هم المصلحون اسم الله الرحمن الرحيم سبحه لله ما في السماوات وما في الأرض. وهو عزيز والحكيم وهو الذي أخرج الذين كفروا من آله الكتاب من ديارهم ما أي يخرجوا وظنوا أنه مانعة حصوله من الله، فأتهم الله من حيث لم يحتسبه قادف، ففي قلوبهم الرعب، بيخليبون أبو يوتون بأيديهم وإيدي يا أولي ولولا أن كتب الله عليهم الجل في الدنيا واليوم الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاق إلا فإن الله شديد العقاب، ما قطعتم مليئة وتركتم واقامة على أصولها، فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما الله على علي من عليه ولكن الله على يشاء، شيء ما الله يكون يكون دولة منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه الله ان الله شديد العقاب في فقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا اولئك هم الصادقون والذين تبوا وداروا الايمان من قبلهم يحبون من هاجر ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويثرون على انفسهم ولو كان بهم ومن يوقش حنفه فهولئك هم المفلحون والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رءوف رحيم الم تر الى الذين منافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا بالكتاب ان معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قاتلتم لننصرنكم والله وإنهم لك لا لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولا ينقتلوا لا ينصرونهم ولا نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لا أنتم شدوا في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قلوبهم حصنات أموم ورائجودورين من وراء بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شدت ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا بالأمرهم ولهم عذاب أليم الشيطان للإنسان فلما كفر قال إني بريء منك إني يخاف الله رب العالمين فكان عاقبة وما في النار فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين تقول الله والتمضون السما الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا فان اصحاب النار ليسوا اصحاب النار واصحاب الجنه واصحاب الجنه هم الفائزون وانزلنا ذا القران على جبل لتريه وخاشع متصدع <تصفيق> من خشيه الله وتكلم مزرون يطلبها للناس هو الله الذي لا هو الرحمن الرحيم الذي لا السلام العزيز الجبار العزيز الحكيم و لا و سورة ايها الذين امنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل وبطغاء مرضات تسرون اليهم بالموده وان اعلم بما خفيتم وماعلنتم ومن يفعلوا منكم فقد ضل سواء السبيل ان يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم اليسنهون بالسوء وود ولو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم الله بما تعملون بشير قد كانتكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اقال القوم اننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله يكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم الابي نستغفر ان لك وما ملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انا منو المصير ربنا لا تجعلنا في فتنة الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم حتى الله, الله, الله ان يجعل بينكم وبين الذين عديتم منهم مودته والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تمروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقتسطين انما ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ويخرجوكم من دياركم واظهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولوهم فولا يهلككم ظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنه الكفار لا فقلا جكم أن تكح النذاتم النجرهم ولا تسيك بصل الكواف بس ما فقط س مافق ذلكحم الله يكم بينكم الله عليه حم بينين ساكمشي من الكف عاقفأات الذيذا تزواج مثل بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه لله ما في السماوات الحكيم يا الذين لما تقولون ما لا تفعلون كبر ما عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل رفضا كانهم انهم مصوصون يريد قال موسى لقومه لما تؤذونني وقد الله بين هذا الله لا الله والله وَلَوْ الكفرون هو الذي الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى غيردين كل كل مشيكون اي الذينا دكم على تجارة تنجكم عذا من ت من بالصولوتجاعد نفس اللهمايككمنفسكمكمفعلكم ت منفلكمذكميدكم جنا تج ت وك طيبك وساكنا طيبمة فيجنات ع ذلك فوز العظم وخلا حبنا نصل من لا ح قيببة وبشرير الممين يا هل منكون صارله كما من بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله في السماوات الحكيم هو الذي بعث في أمين الرسول منهم إلى عالمياتين ويزكيهم الكتاب والحكمة وإن كانوا يقبلون في ظالم وبيني واخذين لما يحقوهم هو العزيز الحكيم وذلك فضل الله يوتيه يشاء والله ذو العظيم مثلا الذين حمموا الله لا الناس الله منه ثم بما اي وذرو خير لكم ان تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانت شاور الارض وبتغفر لله واذكر الله واذكروا الله. واذكروا الله كثيرا علكم تفلحون واذا راؤوا تجارة او لهوا ان انفضوا اليها وتركوك قائما ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك قالوا إن إنك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله اشهد ان المنافقين كاذبون اتخذوا ايمانهم جنتا فتصدوا عن سبيل الله ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم لا يفقهون واذا رايتم تعجبك اجسامهم ويقولون تسمع لقوم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم وعدو لهم الله أن يفكون لهم ويستغفر لكم رسول الله وهم سواء لهم أم لم تعا استفللك رسول له وبروسوم رايت مصدون وهم مشكلسا عليه السفرلو أن تستفل لا يفر اللههم ان اللهقوم فقيهم لَهُمْ لا في ما منندرسحت فضه لا خزائ الم السات والرض لكن من فنا لا يق بقول لا رجع بما بسم الله الرحمن الرحیم وسبح لله من السموات و من الأرض لهم الكورا والحمد وهو على كل شيء قدير و الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم الله والله متعمدنا بسيط خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإلينا المصير يعلمون ما في السموات والأرض وعلمون ما, ما في سرنا وما ترينون الله عليم بذات الصدور لم يأتكم أبهل الذين كفروا من قلوبهم فذاقوا بالامرين ولم عذابنا لين ذلك لأنو كانت تتيء فقالوا ابشر ويهدونا الله غني عن الله بالله يوم يوم ذلك بالله صالحي وكفر عن سيات يرجل جنات تجري تحتها الانهار خاليه فيها ان ذلك فوز عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار يقيدون فيها وبئس المصير ماصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يومن بالله يثبت قلبه والله بكل شيء عليم فاطيع الله وطائع الرسول فانت وليتم فانما على رسول البلاغ المبين الله لا اله الا هو وعلى الله فتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم و عدوا لكم فاحذروهم وان تعسوا الله غفور رحيم انما مالكم اولادكم فتتم عنده الله عندهم عظيم فاتقوا الله ما استطعتم الله لكم الله شهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ايوا النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واهدوهن وحصوا عدتهن وتقوا ربكم لا تخرجوهن من ولا تلك حدود الله يوم يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري الله يحجث على ذلك امرا فاذا بلغن اجل هن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن توكل الله فهو حسبه الله قد الله شيء قدرا واللاي يسلم المحيض من نسائكم يرتبون ثلاثة اشهر ولا لم يحض واولات الاحمال اجلهن ايضان حملهن ومن يتق الله يجعل وشرى ذلك أمر الله ينزله إليكم فمن يتق الله ويكفر عن سيئاته ويؤذ من هو أجره أسكنون من حيث سكنتم ووجدكم ولا تضار وهم ليطيعوا عليهم وإن كنا ولا تعمم فانفقوا علينا حتى الله أرحم من أنفسنا أرض عليكم فأتونا وذلنا وأتموا بينكم بمعروف وإن تعسلت فسترضيع له أخرا يوم يفقد سعات من ساعته ومن قدر علي رزقه فاليوم يفق من الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. سيجعل الله بعد عشرين وشرى وكأي الله قل الباب الذين امنوا قد انزل الله إليكم ذكرا رسول يترع عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذي امنوا وعملوا صالحات من الظلمات الى النور قما يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخلوا جنات تجري تحتها نار خالدين فيها ابدا قد أحسن الله لهم رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن من ارض مثلهم يتنزل امر أن لتعلموا الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي ما أحل الله لك كتب ترى مرضات والله فرض الله لكم تحلتاي امانكم الله مولاكم الحكيم وإذا سر النبي بعض ازواجه حديثا فلم ينبت به وضر الله على بعضه بعضهم فلما نبأ بي من بكا وقال نبأ ان يعلم الخبير انت الله فقد اصاط قلوبكم وان تظهر علي فين الله هو مولاه وجبرل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير فتباربو انطلق كنا يبدل له ازواج خير من كن مسلمات يا قوم ما يا لا انما يا على كل شيء قدير ايها النبي و, و جهنم وبيس المصير ضرب الله مثلا الذي كفر مؤمنا وحرمه كان انت تحت من بعد صالحين فقالت هما عنهما من الله شيء وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا الذين في العون اذ قالت ربي لي في الجنه وادخلني من فرعون وعمله من قوم ظالمين التي احصنت فرجا فنفخ فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات اتلا في خلق الرحمن من تفاوت ترجل البصره الا من فطول ان ثم رجيل البصره كرتين ينقلب اليك البصر وخاسئا وهو حسيط ولقد زينا السماء دون بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فيها قالوا إن كبير و قبل و ما في في ان كبير قولكم من خلق هو الذي في ما مَنَاكِبِهَا وكل من رسقي نجرور وَإِلَيْهِ بسم يخصلكون فِي بكم فإذا أم في هي ثم في السما فَإِذَا حص فيدي ولا كذذا الذي ق في كانك اولا يطرري قامصفا قب ما يمسكون ال الرحمن انه كل شيء بصيع اما هذا الذي والكم والعليم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زملقتان سيتوجوا الذين كفر وقيل هذا الذي كتبيت الدعوان قل أرأيت من آله كني الله ومن معه أو رحمانا فمن يجيرك فين من عذاب أليم قل والرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من و في ظلال مبين قل أرأيت من أصبح ما أوكم غورا فمن يفيكم بما إماعنت لا يرحمه الرحمنون والقناة وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك غير منون وإنك على المتدين فلا ولا فيين حماز مشاءم بنامي من مننا لل الخيمتدين أث منهتل من بعد ذلك زيم ان كانذا ماال وبانين إذاذا تتل عليه ياتنا قال ساطير الأولينتنسي معقرط إن بلو كما بلونا أح الجنتتي أاق لا يصللم مننا ولا يستثون فطاف عليه طيفف من ربك وهم نمون فصبحتك الصريم فتنناده مصبحين أن يض على حثكمكون صالين فنطقهم يتخافتنا ال لا ييدخ لنا على فعق بعض على بعضض تلامون قال إنا إن كنتطاقين شارنابدنا خير من بظنا كذ العذاب ولا عذابل اخط أكبر لو كان يعلمونه ان لل المتقين عند بجنات النيم فنجعل مزة المجلين ماكم كيف تحكم عملكم كتاب في تدرسون إنكم ما تكم سالهم ما يوم بذلك زم عمل شركة و فلييت إلى أم تسألهم اجرا فهم مغرم المسخون عندهم ايبو فم مكتوبون الحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركوا من ربي لانبذ بالعراء وهو مذموم فجاء تبا رب من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقه وما ادراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقالعه فاما ثمود فهلكوا بالطاغيه واما عاد فهلكوا سخر فهل من وجاء في العون ومن قبله والمتافقات بالخاطئة فعصوا الرسول ربيا فأخذهم أختة الرabi إن لما طال ما وحمل لكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وعيا فإذا نفخ في الصول نفخة واحدة وحُمِين ترضو الجبال في ركَّتَكَت واحدة فيومئذ وقعة واقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحيي العشرة بكفقو يومئذ ثمانية يومئذ ترضوا لا تخافنكم خافية فأما من وتجه كتابه بيمينه عالية دانية الخالية لموت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغنا عني مالي اهلك عني سلطان ياخذه فغله ثم يذحمه صلوه ثم في سيسات ذراسه بمدرعه فسلوكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس لو يومها هنا حميم ولا طعام الا من غسلين الا يقول الى الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ان هن قبل رسول كريم فما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تنزيل رب العالمين ولو تقون علينا بعض الاقاويل لا اخذنا منه باليمين ثم لقطنا من الوتين فما منكم من عن حواجزنا وان ولت الكره للمتقين واننا لنعلم أن منكم مكذبين وان حسره على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سالساء بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعاريج تعرن الملائكه والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرون وبعيدون ونرى قريب يوما تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حاميم حميم من يبصرون يود المجرم لو يفسد من عذاب يومئذ ببني وصاحبته واخيه التي تؤمنون من الارض جميعا ثم ينجيه كلا انها لظى نزعته للشواط تدعو من ادبرت وجمع يجمع ان الانسان خلق هل عن الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على اتيم والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم والذين هم من عذاب ربي مشفقون إن عذاب ربي غير امون وهو هم لصروج على او ما ملكت ايمانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك مرادون والذين ان اماناتهم معرضون والذين هم, لأماناتهم والذين هم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون فما الذين كفروا قبلك عن اليمين وعن الشمال كل من امرئ منهم ان يدخل ان على الذي يعدون من الأجداد صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعه ابصارهم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم انا سنروح أن الى إن قومي قبل اياتي وعذاب اليم قري قوم مبين الله في ثم, ثم انه كان و يجعل لكم جناتي و يجعل لكم منها رما لكم لا ترجون الاي وقار و خلق خلقكم اطوارا علم تراك الله سبع تمامات انطباق و جعل القمر فيهنن ووجعل الشمس سيراجا و الله انبتكم الظنباته ثم يعيدكم فيها ويخريجكم السراجا و الله وجع لكم النرد بساتا لتسلكوا مناسبونا من في الجاده قالوا عرب ربي انه لم هو الله خساره وماكل كباره وقالوا لا تذرنا ليه ولا شواع ولا, ولا, ولا من لا قال يدعو لمن دخل بيتي مؤمنا اول تبار بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي فقال اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي بربنا ولا كان على تقول على وأنه كان رجال من من فزاد وأنه كما من الله أحد وأنه وأنه من وأنه أريد وأنه من صال مندون ذلك الطائ قدةظناجززل ض أن الجز حرب وأما منهده النبي فيوم من بربي فيخاف بسرح والمن مسم منقااس ف أسل فلاتح شد وما قاسنا ف كانجن حط ولو سقام ققة الأسين معغاقلفتنههم فيه وما ي رببييس صعدة وأسافاات الله حد وال مقام ع الله دع ك يكون عليه ليدا ما دوبي ووشكبيهده كل لابي اجعله له ربي امدا عالما الغيب فلا يظهره على غيب احد الا من يرتضى فإنه بين رصدا ليعلم ان قد بلغ رسالات ربي ما حاط مما كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم ايا المزمل قم الليل الا ان لك في النار سلما طويلا واذكر ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا وكيلا على ما يقولون واهجر ما يجرون من والمكذبين قليلا ان لدينا كان وجح جهنم طعاما ذرصا وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت كثيرا شاهدا كما فعصف العون الرسول فأخذنا واخذ أوبينا فكيف تتقول إن كفرت يوم يجعل كان وعده مفعوله إن هذه تكرتهم فمن شاء أخذ يا رب سبيلا إن ربك علم يقدر ليلا والنهار علما ألا تحصو فتابلكم فقرا وما تسلم قرآن علما سيكون منكم رضاه وخلوا يضلوا من فرض يبتون من ظل الله وخلوا يقاتلون سبيل ما الله الله ربك على الكافرين غير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لياتنا عنيدا نسوا رق وصود ان فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نضط معبس وبس ثم ما واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا قول البشر ساسله سقر وما اجرك من سقر لا تبقي ولا تذر للبشر عليه في ساعه عشر. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكته الله كذلك الله يشاء هو وما كلا البشط كلا والقمر ولا برا صبح اذا اسفر انا احد الكبارين للبشر لمن شاء يتقدم كل نجم مكتبه رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن من ما سالتكم في سق قالوا انكم من المصلين وكنتم المسكين وكنا ناخذ مع الخائضين نكذب بيوم الدين حتى اليقين فما فما عن تذكيره المعذبين كانهم حمر مستنفرة فرث من بل يريد كل من ما يتصف من الشر كلا بل لا يخافون الاخره كلا ان وتذكرون فمن شاء ذكر وهما يذكرون يشاء الله التقوى المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم قيامته ولا اقسم بالنفس اللوامة احسب الانسان والنجم يظن بلا قادرين على بنا نه بجوری انسان نفجار ما موسیانی مطیم متفندا البصل القمر وجمع و القمر و جمع شمس القمر و یقول انسان یومئذئ المفار و كل لا وزرایل بک یومئذئ المستقر بنبأ انسان یومئذئ بمقدم و خرب انسان و نصیب صیر تولقق ماذیره ولا حدث بی انسان خیت اجعابی انعینا جمع و ثم انعینا بيانه تحبون عاجلة وتذرون آخيرة وجوه یومئذئ ناضرة إلى ربنا ناضرة و وجوه نسمكان علاقه فخر قسوا رجع من زوجاني ذكر وانثى ليس ذلك بقادرين على اي يحيي الموت بسم الله لا تعال الانسان حيننا الدار لمكم ان خلقنا الانسان من نقطه دم شال النبي فجعنه بصيرا ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا اننا اعددنا للكافرين واغلالا ان, إن الابرى يشربون من كاس من كلام كفورا عينا يشربون بعباد الله يفجرون تفجيرا يخوفون بالذل ويخافون يوم كان الطعام على حبه مسكينا لا و حليلا متكيين فيا على نارايك في لا يرون فيا شمسا و غلا و ذليل القتوب و تذليله يطاف عليهم و أكوام منك قواريره قواريره منفضة وقدروات قديره ويكون فيك كسن كام زاجوادا جبينه عينه فيرسم سبيله يطوف عليهم الدار المخلدون اذا ريتا الحسيبتا والولم في قال رب ما شاء الله ان الله كان عليما حكيما من يشاء برحمته والله ظالم من عذابه انما بسم الله الرحمن الرحيم المساءعه عصفا عصفا والنشرة عصفا واقع الجبال في الايام يوم اجل يوم ما يوم الفصل يومئذ للمكذبين الم كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين الم نخلقكم من في قرى المكين لقد علمنا فقدرنا فنيعالم قادرون ويل يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض كفات احياء ومات ان طريق شعب الله بش ان الق وجمة صفر ولو يوم كذب هذاوملا طق ولا دهلو فيون يمييد كذب هذا مصرج مع مولنا في كان كدون و ييد كذب ان انقنا بغوا وكش كل ش هي ببتعمل كذا كانت يوم ك كلتوقع جون و كذين و و يوميد كذبين فيبي ث ما من من لا ان ما ان تجدا لنخرج بي حبا ونباتا كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتنفخوا وجفتت السماء فكانت ابا بمصيره الجبال فكان في جزاء ان ما ان قولك يا كنت تراب بسم الله الرحمن الرحيم ونزعت القوانش تطا تنطوى السابحه سمع السابقه زرقف المدبرات امرئ يوم ترجف الراجفه وتتبعها الردفه قلوب يومئذ واجفه ابصار وخاشعه يقولون اننا مردنا في حفرته اذا كنا ايضا قالوا تلك انكره خاسره فانما هي زجره واحده فيدهم بالساهره هل اتاك حديث موسى اذ نادى بالوادي المقدس طوى فرعون انه فكذب ربك فكذب وعصى ثم فقال انا ربكم الاه الله ونكاله الاخرته ان في ذلك ومرعا الج الأارساها تعلكم من عامكم فإنا جاات الطمة الكبرية متذكر انسلام مساع بجز الحيم ومارف ف ما ط رح دنيفنجحيمة موما نخاف قمربي من سعها في الجنتسلك وَأَمَّا الرصاببي ما تمكراء إلى كم ان ما تظ يشك يوم يروون بت العشييةوضها اسمسم لا يرح الرحيم مع سو واللا أنجاعم وماذلك على يزك ذكر من أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه وفقد الله ثم ما سمينا السراء ثم ما ماتوا ثم إذا شاء أنشروا كلا لما يقضى ما أمره فالينظري الإنسان إلى طعامه أن صببا الماء صبا ثم شققنا الله شققا فبتنا فيه حبة وينبوقت من زيتونة وخلوا وحديقة وبوفاكته أب متى علي أنعامكم فإذا جاءت الصاخبة يومئذ المرنخي وأميه وأبي وصاحبة وبني لكل من منهم يومئذ شانو يوني وجوه يومئذ هم وإذا السماء وكشطات وإذا الحيم سرعات وإذا النتوز لفتعان من نفس ما حضرت فلا وقسموا بالخن نسل جواز كل نسي والليلي لذا عس عس و الصبح إذا, إذا تنفس إن نور قل وسول الكريم في قوة عند ذعرش ماكيني مطاع ثم آمين وما صاحبكم مجون ولا قدر آموا بالأفق المبين وما هو عريب بضن وما هو بقول رباع في جهين من فج رافيجهين يوم الدين وما, وما درا ما يوم الدين ثم ما درا ما يوم الدين يوم لا تملك الناس لينفسم شيئا والامر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا الناس و اذا كارون يغشون على ظن ولا يكأنون اليوم العظيم يوم يقوم الناس ويا العالمين كلنك كتاب الفجار في سديني وما ما كتاب ومرقوم ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. يوم الدين كل محدث ناسيب لذلك العلي آياتنا قل لا سترولي نكلل ران على قلبي ما كانوا يسمون رب يومئذ المحجومون ثم الجحيم ثم يقال هذا الذي كتب يكذبون لأ في علين وما درا ما عليين مرقوم ويا مقربون اننا بلا في نعيم على الارائك ينظرون تعرف وفي وجوههم النعيم من, من ختامه مسك في ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من, من عين يشرق من مقرب ان الذين اجرم كانوا من الذين يضحكون واذا مروا بما تغمزون واذا قلبوا الالهيم فكين واذا راوا قالوا انها ضالون وما في اليوم آمن يضحكون على الارائك ينظرون هل سوى الكفر ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء وحقت وإذا الأرض مدت ما فيها وتخللت واذنت لربها وحقت. يا ايها الانسان كاذب من تكتبوا مين يسوء يحاسب حسابه يسير من تكتبوا وراء اضلي فسوف يدرثوا كان في بلى ان ربك نبي بصير فلا اقسم بالشفاق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق تركبون طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم قران لا يسجدون بالذي كفر كذبونا والله اعلم بما يعانون تبشرهم بعذاب اليم إلا الذي امن وعمل صالحا لهم اجرهم غير ممن بسم الله الرحمن الرحيم السموات البروج واليوم الموعود وشاهد مشهود اقتل اصحاب الخدود النائده الوقود يذهم على يقعود وهم على مفرون يشهدون يوم عز وجل الحميد الذي لهن قسمته رضي الله شيء شهيد ان الذين يفرمون ان ان ان يريد بل الذي <تكذيب> والله من ورائي محيطه بل هو قران في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم ما الطالق النجم الثاقب وكل نفس بما كسبت حافظ فاليوم ينصر المخلق خلق خلق مما من ماء يخرج بين الصلب والترائب قادر يوم فما من انه كيد وكيد وكيد فما مهلهم رويدا رو الله الرحمن سبح الذي ما شاء الله على يخف ونيسرك اليسر ذكر نفعت ذكر يخشى ويتجنب الاشقى الذي يصلنا الكبرى ثم في بسم الله الرحمن الرحيم وجوه عامله من عين ان يتي الاسلام طعاما لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ الناعمه في جنه عاليه يبتسم فيها لاغيه في عين جاريه في سرر ممدوده واكواب موضوعه نماقص صفوه وزراب مثوثه افلا كيف نسبت والارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكرو للسالم المسيطر الا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الاكبرا في حجد التي اوتاد وبغزوة حدا بين ان ربك, ربك لعب المرصاد فامن الانسان اذا مبترا رب وفكرمون اعم فيقول ربي اكرمه وام اذا مبترا و علىث قوف فيقول ربي اهانم كذب لتك من اليتيم ولا تحاضوا على طعام مسكينتك وتراثك لاما تحبون مالا حبن جمك الا اذا ذكرت لك اندك وجاربك وما و صفوج يومئذ مجنم يومئذ يتذكر الانسان ان الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي فيومئذ احد ولا يوثق وثقه احد يا ايتها الناس المطمئن في في كبد احد يقولون رب معنا لودنا احسب ولا يرى احد الم هوما ذكر كما عقبه فكر او اطعموا في يوم ذي مصلبه يتيمن ذا مقربته ومسكين ذا متربه ثم كان من الذي امن وتواصى بالصبر وتواصى بالرحمه اولئك اصحاب الميمنه ولدين كفر بيتهما اصحل المشؤمه عليهم نار ومقصده. بسم الله الرحمن الرحيم الشمس خب من زكا وقد خاب من سواه ولا يخاف عقبا بسم الله الرحمن, الرحمن من اعطى قل اكرتكم نارا تنتظر لا يصلها الا الاشقى الذي كذبت ولو سجن مولد الذي اتي مالا وتزكى وما لي احد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجه ربينا علا ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم وضحى وليل اذا سلما وداك ربك وما قالوا ولا خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى الا من جد كيتيما فاوى وجدك ضالفا فهدا وجدك عائلا مع مع ثم أليس الله بيحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم رب السماء والارض خلق <تصفيق> خلق بقل ميعمل الانسان ما نعلم كلا ان الانسان كان عاله داور والتقوا رايت من الله يرى كلا الا من تين السام الناصيه لا في ما قد ميقنه <تصفيق> ان الذي كرمنا كتب مشكفا في جنن خلد في اولى لكم شر ان الذي امم مصلحته في ابضر ضي ذلك لمن ما لا عمل من قف ما في القبور وحصل ما ان الله الرحمن الرحيم وما ذكر من قاريات يوم يكون الناس كفراش مبعثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فامام مهاويه وما درك ما هي لرن حاميه من الرحمن الرحيم الا كنت تكذرب حتى زرت القبر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم لا لترون الجحيم ثم تروننا عينا اليقين ثم تشعرون يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتاواصوا بالصدق بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لومزه الذي جمع مالا ان ماله وخلده كلا يومئذ نفخ في الصور فجمعناهم في حطمة يوم درك الله الموقدة التي على في عمل الممددات بسم الله الرحمن الرحيم الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم جعل كيدهم في فی فلی رب هذا البيت الذي طعامهم من جوع و من خوف بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحضو عطاء مسكين فويل المصلين الذين هم صائم ساهون الذين هم يراون وهم نعون ما بسم الله الرحمن الرحيم إن عطناك الكذب ربي صلِّي ربك وحَرِّرْ نَشَانَك تَوَابَ تَبْسَمَ الله الرحمن الرحيم قل يا وارثون الله لا ما ما عبده نالنتم عبده ما ما عبدهكم الله الله ولم, ولم, ولم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسقني إذا وقاب ومن شر في العقد ومن شر إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس